أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزة لله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا بالأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين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 ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انزلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وابعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن حجم من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كرام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك لأنهم قوم لا يعلمون هنا براءة لاحظنا أنها الصورة الوحيدة التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والسبب فيها إنها إعلان يعني للي يعني كان بسم الله الرحمن الرحيم أصلها هي علامه خير علامه رضا هي تستعمل في الرضا وفي الرحمه وفي مواطن الرحمه والرضا ما في مواطن الغضب والتدري كانها يعني علامه سلام يعني يعني رمز للسلام فالله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يستنكر ويتبرأ من الآش من المشركين وبيع لنا الحرب ما يبدأ بالآش بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام الهادي عليه السلام إنه ما بدأ بالبسمله لانها لأنها تكون في مواطن الرضا والرحمة أما هذا فموطن غضب على الآش مشركين وإذا قال براءة من الله إذن لم يبدأ بها بسم الله لاجل هذا الشيء يعني لانهم يعني ايش اذا كنتوا فيها اعلان للحرب والله ما يبدا يعني كان ما مناسب بدايه واحد بالبسمله في اعلان حرب ولا في بدايه الحرب يعني كانت مناسبه للمواطن المواقف التي فيها رضا وفيها انعام وفيها سلام ونحوه قال الله براءة من الله ورسوله طبعا هذه هذه الصوره او خصوصا بدايه الصوره وهي تقريبا عشر آيات نزلت وأمر الرسول صلى الله عليه وآله أن أبا بكر بأن يبلغها المشركين فراءه من الله ورسوله يعني إلى المعاهدين إنه نقضى العهد قال العهد انتكوه يعني ينهي العهد التي بين المسلمين والمشركين وأنه يجب على المسلمين المشركين ما يدخلهم الدين والله, والله يعرفوا انه باجي للمحرب على المشركين ان يدخلوا بهذا الدين او يعرفوا انه باجي للمحرب وتنكيه وامهلهم الله مدة متى الاربعة الشهر جلاجهم ايش مغرورين بعدها يزاوضوا ما بدهم انهم باي يقاتلوا ويستروا في قاتلوا والله هذا الله امر هذه الضراعة في البداية أمر بها قالوا ابا بكر اللي يبلغ ايه يبلغ الناس في مكة فقالوا أن أرسل أبا بكر ليبلغ الناس في مكة لما يمكن ثلاث ليالي ويجع إنجل جبريل عليه السلام إلى رسول الله ويقول هذه الصوره وهذه براءة لا يبلغها إلا أنت أو رجل يرسل دعا أمير المؤمن وارسل اذهب الى أبي بكر ويرحبه وهو يروح يشيل ليقول له دي باب الله براحه وهذه الروايه معروفه وهذا ما يدل على فضل امير المؤمن عليه علي السلام لان الله نزع هذه المهمه من ابي بكر واسندها الى ايه الى علي بن ابي طالب حتى ان في بعض الروايات التي يحكيها على السنه مثل ابن حنبل ونحوه قال إن ابو بكر رجع الى رسول الله وقلت في نفس الشيء وقال ليش انزحه هو قد قدراه فيه منكر ولا شيء يعني قدراه يعني انزينكو قدراه يتغير سنة أو قد فيها فسق أو في نحوه قال رسول الله جاء أمر من الله إن لا يبلغ هذا إلا أنت أو رجل مني فارسل علي لأن هذا أمر من الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من مشركيه إذا هذه براءة توجه إلى الأهل يتبروا من المعاهدين هذه عهدهم من المشركين هذا البراءة كائن من الله وكائنها من الرسول إن الله تبرأ منهم وإن الرسول تبرأ منهم والمسلمين هم أتباعه لله ورسوله فسيحوا في الأرض بأربعة أشهر يعني معكم أربعة أشهر سيروا فيها وانتوا آيش فيها امن معكم فرصه أربعة أشهر لقل الله تقولوا غريناه معكم أربعة شرقي تأخذوا استعدادكم لكم تسوي واعلموا انكم أنكم غيرون مجيد الله لأن ما المفروض يبقوا على الشرك المفروض يدخلوا في الدين هذا دين ضحمة والشرك هو يعني هامجيه هو فالله قال إذا الشرك لا يعني منع من الشرك وأمرهم بأن يدخلوا في هذا الدين في البداية كان بينهم صرف بعد قال خلاص ما عاد به صرف ولا به قال في اعلموا انكم في معكم ايضا فرصه اربعه اشهر سيحفوا في الارض ولكن اعرفوا ان الذي ما يدخل فيها للدين من مثل الدين ما يتمكن لا يقدروا ولا يساهموا يعني يفكر بعضكم انه بايس ينتصر على الدين ولا انه بايس يهرب منه واعلموا انكم غير معيذ الله اذا ما معكم ان الاصلح لكم والانفع لكم الدخول في هذا الدين واعلموا انهم غير مجزي الله وان الله مخزي الكافرين الذي يبقى على الكفر باخذها الله وبايذله اذن احسن لكم انكم تدخلوا في هذا الدين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله الاول قال براءه من الله ورسوله الى المعاهدين هذا البراءه توجه إلى الأيه؟ الى المشركين الاش الى الذين عاهدوا من المشركين هذا البراءه قال واذان من الله ورسوله الى الناس ما هو الى المشركين الناس ما هو فقط الناس يعني يبلغ الناس جمعة إن الله من المشركين إذن البراءة في من المشركين والإعلان هو للناس جمع معنى الأذان هو إعلام فإذا يقول للصلاه للصلاة هو إعلام فقط للصلاة فأذان من الله ورسوله إلى الناس الإعلام إذن والإعلان إلى الناس جمعه وحين يوم الحج الأكبر في يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر لأن الناس بيجتمعوا فيه أكثر يعني بيجي في كبير كان كان أمير المؤمنين وعلن قالوا عندي جماعة في هذا يوم العيد ودعا الناس جميعا أو صاح في الناس يا أيها الناس إني رسول ورسول الله إليكم وقالوا ان الله يعني ان صوته وصل إلى كل أسماعه وهذا بشيء من الله يعني شيء يعني بتدخل من الله اسمعوا كلهم قالوا وماذا وما الذي ارسلت به وجرسلك به قال براءه من الله ورسوله وتلا هذه عشر ايه من ايش من سوره براءه اول سوره براءه اذن واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يعني وعليهم ان يعلم الناس يعني اعلام للناس جميعا بان يوم الحج يعني في وقت اجتمعوا فيه أن الله بريء من المشركين ورسوله الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم المشركين إذا أبدوا يتوبوا ويرجعوا إلى هذا الدين فأحسن لهم افضل لهم فالدنيا والآخرة أحسن لهم فالدنيا والآخرة هذه يعني بالنصيحه لهم وان توليتم ورفضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله أنهم يعني إنهم يتمكن الإسلام منكم وإن الله يمكنهم همثل من منكم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم يعني يتمكنوا منهم منه لهم عذاب بشرهم بعذاب أليم يعني كان هذه ما يرضى يتوب قد يجب أن يذهب يقول هذه ما يجب أن يجب أن يذهب العذاب يبشر بشيرهم بعذاب قليل لأن الكلمة بشيرهم في الأصل كلمة ل... يعني ل... يعني تخبر له تؤذيه بشيء يعني بشيء محبوس بشارة بشارة بشيء مرغور وهنا قالوا عندما إذا ما استعمل عنها هو مساهكم يعقل بشير البيضات فانداقلوك رجاء بعذاب هل في نوع من السخرية وتهكم به الما يستعمل هذا الأسلوب قال البشر هم عن البشارة ما بالله في الخير ويجعون هم بشر فأي عند انداءة لكم منذ ذلك كما يستهدوا واحد قال خلاص ببشر ما لك لا يجع انداءة نهتم به وشتاء شدوء ويجعون قيوبك قال وبشر, وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشرفين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا إذن هنا اتثنع من البراءة قال البراءة هي من الآهد من الذين عهدتم المشركين يعني كل من عاهدتم من المشركين يعني اتبرأ منهم ويقولنا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصواهم شيئا يعني أذيهمن من المشركين وبينكم وبينهم عهد وهم ما بالعهد ولا خالفوا بwidthية لا ما دخلوا في هذا البراءه هذا استثناء إذن كأن المراد بالبراءه الولاء من المعاهدين أذي يكونوا آهد يلعبوا في عهدهم ولا يبينتزموا فقال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا وما عاونوا حج عليكم فأتموا إليهم عهدهم مهما استمروا معهم كملوا عهدهم هذا طبعا قال إذا كان هناك مدة محدودة يعني كان قال إلا من كان بينكم وبينهم عهد لمدة محدودة ولا حصل منهم اي نفس ولا اي تفريط ولا اي مخالفة ولا اي تلاعب فهم, فهم ابقوا على العهد لما يتم الايث المدة اذا كان الشرط اولا عدم التلاعب بالعهد عدم النقد يعني انهم اوفياء العهد ثانيا يجو به مدة لا بينكم وبينهم مدة محدده إذا قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم عذرا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إما إما ما ما العهد الدعم فلا ما وسابه هذا فهم قال إليك مدتهم إن الله يحب المتقين لأن يعني الامتثال والالتزام بالعهد وبال يعني التي جرت بينكم وبينهم هذا هو منصفات المتقين يعني إذا خالفتوا فانتو ايه؟ يعني ان اذيه خالف ياه وما في متجين فانتو انتظموا مثل هذا إذا بينكم عهد إلى مدة معينة فلسوا وما بيضع نقصوهم فيهتموا لأن المحافظة على الاهد من الاتجاع. حتى وهم أصبحوا في فالوادع في شيء من الاتجاه حين يحافظوا على العهد فالله لا يريد أن محاربتهم وهنا يجب الاستمرار في المعاهده حتى تتم المده فايذن سرخ الاشهر الحرم ضد المشركين حيث وجدتموهم اذ قال براءه واذن من الله قال فسيحوا في الارض اربعه اشهر وعلموا انهم غير مجد الله اخمر باشر فاذا انتهت الاربعه الاشهر التي انتظمنا فيها اوائل حطمنا فيها القتال فايذن سرخ الاشهر الحرم كان قال الله معهم اربعه اشهر هذ يامنهم الله اربعه اشهر فاذا انتهت سرخ انت الاشهر يعني انتهت يقولون انساخ الشهر يعني ايه كمل انتهى فاذا انتلخوا الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في اي مكان تلقوهم فيه ابتلوهم فخذوهم واحبسوهم يعني حاصروهم وحسوهم حاصرهم امنعوهم فاقتروا يبسروا كل تصرف بيكونوا فيه مطلحة تفعلوا وابعدوا لهم كل مرصد يعني في كل مرصد المرصد يعني كل مكان بيمروا منه اجلسوا لهم فيه لجل يتمكنوا حتى يتمكنوا منهم الحين قول اجلسوا لهم في اماكن الحساسه هذه بيمروا منها وترصدون فيها راقبوا فيها راقبون فيها ليتمكنوا منهم ويرجع تمسكوهم ولا تقتلهم ولا تسروا الاحسن لكم وقعدوا لهم كل مرصد اذا في كل مرصد المرصد يعني الطريق المكان الذي يمر منه مرصد يعني مكان للرهب لمرقبة في كل مكان باسترد راقبهم فيه ويتمكنوا منهم فيه ويقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إذا دخلوا في هذا الدين وامتثلوا وعملوا به تأثقل لهم خلوا سبيلهم يعني لا يتعرضوا لهم في أي مكروف ويجحلهم لهم مثلكم فخلوا سبيلهم إن الله غفور ورحيم بيغفر يغفر ويعني يصدف ما مضى كما عمل فهذا من الرحمة ومن النعمة إن الله بايمكن يتناز يعني بايمكن يغفر ذنوبهم جمعاه ويخلص ويرجعوا وإداءوا حياة جديدة فالله غفور رحيم إذا أنتوا أيضا أيضا اتركوا الاعتراض عليهم وتركوا قتالهم وتركوا تعذيبهم وخلاص اعتب عاملهم مثل اخوتكم <تصفيق> لا جابوا يعني دخلوا في هذا الدين ما الله يعبر بهذا الشيء كانه يعني بين لنا ان في الوضع تمرد ومعصيه ان, ما, آش... إن ما يؤمنوا والخروج عن هذا الدين كان شيء ما هو مألوف من طبيعيه الدين وذي خالف هذا الدين يعتبر خارج منه وعاصي المتمرف على نيوتوب يرجع هذا التعبير يعني أن يبين لك أن الدين هو الأصل أن الإسلام هو الأصل وكثير من الآيات يقول فإن تابوا يعني للمشركين اذا كأنه يبين لنا أن الدين هو الأصل وذي مفروض يعني يبقى الإنسان عليه وكأن الدين الزكرة والاشياء المخالفه لهذا الدين هي خروج ينبغي الإنسان أن يتوب ويرجع إلى هذا الدين فإن تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه يعني وامتثلوا فخلوا سبيلهم إن الله ابوه الرحيم وان احد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون اذا هناك حرب استنفار على المشركين كافه استثناء منهم المعاهدين ذي محمده محدوده وملتدين قال مدرتها بقينا في بابة المشركين قال هذا مشرك ويشتيد يدرب الدين ذا يسمع يسمع هذا الدين ويسمع القرآن ويبصر ويقول يبتنع بها وما يبتنع به فإذا دخل نبت له قال لا إذا ابه واحد من, في من خارج وده ويشتيد يسمع كلام الله فأمنه لما يسمع كلام الله وكما يسمع كلام الله يبتنع به امنوه لما يخرج من عندكم ويرجع الى بلاده ولا حيثه وبعدها خرج ما عنده أمان وهذا شيء يعني طبيعي مثل هذ عد بده لان كانهم بعضهم يعني كان بيحاول انه يتجنبوا هذا الدين ويتجنبوا الى يعني ما عاد له ولا ينتبهوا له هذا فيها كان بيتجنبوا هذا الدين يعني ما عاد يسمعوا له ولا يعرفوا يعني معارضة، فقال إذا جاء واحد يدري فكر، يتأمل ولا يبشر كيف؟ لأن بعضهم يعني ما بيدرو. إذا أراد واحد أن يتأمل في هذا الدين ولا يبشر كيف هو؟ أحد هذا الجديد جاء من بعيد ولا وش يعرف هذا الدين؟ قال ماذا أمنه؟ أمنه لما يدخل ويسمع هذا الكلام المتنابة صابر ويسمر الأمان والمتنابة خلاه لما يخرج من عندكم إلى حيثه. لما إلى الى الامان ارجعيه ورجع خلاص أنتهى الامان هذا معنى ايش وان احد من المشركين استجارك استجارك يعني طلب المجوره والمجوره يعني التامل طلب منك تأمنه حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله أمنه لما يسمع كلام الله ثم ابلغه معنا ورجع خليه يصل مع ورجع بعدها خلاص انتهت المجوره ذلك يكبي قوم لا يعلمون لأنهم قال قوم ما, ما بيدروا ربما ما بيدرو وربما ما قد عرف هذا الدين ما قد عرف حلا فيش شيء عرف فخله له رسول اللي الله أو اللي من يعني يكلو كلام الله حتى يسمع كلام الله وبعدها بلقو مع منه ورجع انتهت المجوره وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. هنا قلنا في بداية فراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ورجع يخرج المشركين ذي بينهم وبينهم عهد محدد المدة محددة هم من تزمين. عندما قال إلا الذين عادتوا من المشركين ثم لم ينقصوا لكم شيئا ما هذا لا استغناء من البراءة لكن البادي تبرى منهم قلنا إذاً بقي أذيب ينقذوا ويخالهم قال إذاً ما هذا ولا براءة من الله وهذا الأمر طبيعي مثل هؤلاء الناس بجعادة من نكتب ينقذوا المواسك يعني طبيعي أن يتبرى منهم لأن ما لم عاد وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون عهد عند الله وعند رسوله وهم هكذا متخلفين نقاضون للأجل للعهود قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وكأنهم هذين يلتزموا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم به عهد وربما أن هذه مدة محددها ومستقيم على العهد قال ما هؤلاء ولا يعني فلا يعني تعرضوا للمكروه ما داموا ملتزمين بالعهد كيف وين يظهروا عليهما وقال كيف يكونوا المشركين؟ ها؟ يعني مستقاموا لكم ما يعني ايش ب بقوا على العهد. عند الاستقامة هم ملتزمون. مدة فمسقاموا فمدة استقامتهم على العهد ملتزمون. يعني فلو الذي يستقيموا فيه ومده ما استقاموا في العهد استقيموا لهم يعني اذا في مده المحافظه على العهد حافظوا على العهد اقبل نعم ان الله يحب المتقين لان المحافظه على العهد هم من التقوى كيف يكون المشركين هلكين يعني اكثر مهلكين ما لم عهد كيف لم عهد وبينا قال كيف واي يظهروا عليهم يعني هو المراد الاول قال كيف كيف وان يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم الا ولا ذنبكم قال له كيف يجي عادهم كذا ما, ما منعهم الا الخوف والجبن والضعف ولا لو يتمكنوا منكم ما من بال بالعهد لو قبلهم يعني عهود وموازيغ وضمانات ما من بالهم كيف وان يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم الا ولا ذمه إن يظهروا يعني تمكنوا ويتغلبوا ذا لا يوجد منكم لو تمكنوا منكم ما من بال بلات لا يرغبون فيكم الا ولا ذمه الا يعني العهد والذمه كانها العهد الموثق والضمانة يعني ما هم بال لا بعهد ولا باي ضمانة كل هاي قال لا ال يعني العهد لكن كأن الدم مبالغ كانه الذمه عندها مبالغه في العهد كان لا لا فيكم يعني ما ببالوا ولا هم حاينين فيكم ولا يعني ولا هم من هم منتبهين يعني مراعين لا العهد هذا ولا الذمه يعني ولا ضمانات ومواثيق ما هم بالن به وببعضهم بيفسر ال ال بالكرامه يعني ما هم بالن لا بقرابه ولا ذمه فان كان استعمال قال و ولا ذمه في العهد هو الاكثر اذا لا يرغبون فيكم الا ولا لا ذمه لا يرغبون فيكم عهد ولا نثاب ولا اي ضمان يعني ما من حانوا فيكم ولا مبالغوا باي عهد اذا لا يستطيع يتمكنوا منكم هذا اذا اكثر المشركين كيف و اي يظهروا عليكم لا يرغبون فيكم الا ولا لا يربونكم يرغبونكم بافواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون هم بحالهم يسلوكم ويربوكم ايش يعني بالكلام ولما في قلوبهم حاقذة حاقذة عليكم تريد لكم ايش كل شر كل مكروه وأكثرهم فاسقون يعني وأكثرهم يعني متمدد زائد في الايش يعني زائد في العتوب فان ما عدوا مشتين بلا فاسق مثلا فاسقون فاسق فنفازق يعني عاصي يعني مشكلة كين ويا يقول الحين يقول يصفار بانه بأن يعني ما ببالي بأي جريمة بينكسر العهد بي يطغى يعني العهود والأشياء دي بتخذيه الشرف يعني ما بيفعلها لأي يعني هذا الشرف وهالمروءة هذا لقلب ياه فيزيدوا فيها يخرجوا منها فاسقون يعني كانوا زادوا في الأشياء في التمرد اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون كان النبي يفعل لنا لأشهم كذا قال أصلاً هم من البداية بدلوا استبدلوا آيات الله والإيمان بالله تركوا الإيمان بالله وتركوا قلب الإسلام لجي مصالح قليلة براها ويتوحمها بالدنيا يعني عندهم أنه إذا دخلوا في هذا الدين با يفوت عليهم الرئاسه ويفوت عليهم الاموال ويفوت عليهم الراحة ورجع تركوا الدين لاجل هذه الاشياء هذا الواقع ان هذا الدين فيها ما هي شيء قليل اولا بايرتاح با الدين لو دخلوا في الدين ارتاحوا اكثر وتنعموا اكثر وايضا عباجهن في الاخره النعمه الداعية اذا شيء بسيط مع شيء حقير بتوهموا انها افضل خلوا الدين والإسلام وآيات الله والله وست... اشتروا بها حتى التعبير في اشتروا لو تلاحظوا التعبير في اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا لأن عاده الشراء يعني انك تدفع شيء مقابل شيء يعني أنهم يتمكنوا من آيات الله مكنوا بدي بين أيديهم والدرابها بدي نعمة الهم كبيرة ويرجع يروح يفرطوا فيها يدفعوها مقابل هذا الثمن القليل او يبيها يعني يخرجوها مقابل اي مقابل ان يبقوا على مكانتهم ويبقوا اساءه يقال يعني يبقوا على حالتهم الاولى عندهم يتمتعوا أكثر. إذن هذا من بايت متى اذا هذا بالنظام المقار اشترا يعني كان يتمكنوا من هذا الشيء يعني ما بيشتري واحد الا بده شيء معه يعني آيات بدي اياك الله بده شيء معهم ويتمكنوا منها يعني نعمة كبيرة حذرت ذلك وقدم في في ايديهم ويرجعوا يفرطوا فيها ويستبعوا هذا ويبقوا على تلك الحالة وهي وهي يعني ترك الدخول في هذا الدين وضفوا لهذا الدين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلهم صدوا عن هذا ومنعوا الناس من يدخلوا في هذا الدين إنهم ساء ما كانوا يعملون يعني ما أسوأ ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون عادتهم كذا أول مرة قال لا يرقبون قال كيف وإن كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله لاحقا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيهم يعني في حبلنا قال ادروني لا ظهروا عليكم لو يتمكنوا مع عمل حانوا في اي عهد هذه معلومة في المستقبل لو يتمكنوا من يفعلوا كده وذلك الحين حين يقول كيف قال بيقول لكم معلومة يعني معروفة حانهم عادة يعني يقولوا هذا الكلام ما تكراره للأول قالوا ما قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه قالهم كذا ما بيحينوا ولا يبالوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه ما بيحنوا وفي ذنب مهما ولا مواذيق ولا ضمانات ولا أيه في أي مؤمن في مؤمن وهذا تحذير للناس لا عاد يركنوا إليهم لا عاد يركن الى المشركين لا عاد يركن إلى أعداء الله مهما اظهروا لهم من النصر ولو واحد من هذه الأشياء بيحنا محتاجين لها دائما في كل وقت وكل زمان بيلاحظ ان المشركين بيتقربوا دالحين بيظهروا بألسنة هذا وبسلام، ويشتو سلام، حتى الناس، ويشتو ويشتو. وفي الواقع بيقول لك الله مهما يعني يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم، وهم يعني في قلوبهم من الفرح الشيء يعني العجيب للمؤمنين. وإن حاولوا إن قالوا ما قالوا، في حزن الله منهم. ولارجع يضحكوا على بعض الناس يقولوا ممن تونحنا نشتي ضعكم ادري كل مؤمن لا يربون في مؤمنين مؤمن أي مؤمن يروحوا على بعض الناس يقولوا لا في هذا المعنى فائدة يعني في هذا يقول أي مؤمن يضحكوا على لا مؤمن على بعض الناس ويمكن بايق دروبه وبايقونه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون هذا, هذا هم المعتدون هذا لا عادتهم كذا من الاعتداء والتعدي كل من لم يدخل في هذا الدين في دين الله هذا حكم الكفار وحكم المشركين هم هكذا لا يريدون الخير ولا يريدون الحق ولا يريدون العدل وإن حاولوا أن يظهروا ذلك في سنةهم فهم يعني بعيدون كل البعد عنه وهذا ده بهم عادتهم الله بيحذننا منهم وينبهنا وهذا طبعا في كل مكان يعني شيء عجيب يعني كأنه يعني نتذكر الآن بنظر كأن يعني كأن الكلام نزل هذه الأيام يعني يظهر واحد تظهر واحد تصرفات المجرمين والكفار مع المسلمين ومع وكيف يعني ازناتهم معهم وكيف تعاملهم معهم وكيف نياتهم والجيش بالكلام الله كانه عادي كأنه بيتكلم بالدوار في اثرنا الان هذا ايضا من الاشياء العجيبه في القران ما يدل على صدقه يعني كأنه بيتحدث عن كأن اشياء يعني اشياء كل مره بتتجدد احداث وهو بيحكيها ويخبر عن للناس يعني بالحقائق فيها إلى هنا هذا طبعا العشر الايات اللي قلنا ايش التوبه دي وامر اجمر المؤمنين با ايش بلاغ هالناس وراح ايام الحج وابلغها الى قوله ايش واذا قاموا الى الصلاه الى هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبة صفحة 188. سوره التوبه صفحة 188 ها سوره التوبه 11 أعوذ بالله من الشيطان قجيل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لكوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون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 قاتلهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم من المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتحدوا الله من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليه والله خبير بما تعملون. إن في الآية السابقة إن الله البراءه من المعاهدين يعتادوا أية نبض العهود فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين إذا تابوا ودخلوا في هذا الدين فهم إخوانكم ولهم ما لكم وعليهم ما عليهم ونفس الآيات لقوم يعلمون وإنك ذو إيمانهم من بعد عهدهم يعني تابوا وعلنوا الدخول في الإسلام ورجع إيش نقضوا إيمانهم وعاهدوا على ذلك وحلفوا الايمان قال فإذا تابوا وإذا نقضوا إيمانهم وخرجوا عن الآية الدين مرة أخرى فإنك ذو إيمانهم نفس اليمين يعني نقضها يعني كان لهم واسطقوا على أنفسهم بالأيمان أنهم عزموا خارجهم من هذا الدين أو أنهم لا يتزموا بهذا الدين ورجعوا منه قال فإن فإنك أيمانهم, أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وبدأوا آيه يدموا في هذا الدين ويتنكفوا فيه عليه فقاتلوا بيقول قال إذا نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينك فقاتلوا أئمة الكفر ما قال فقاسلهم. ما قال فقاتلواهم كان يعني كانوا يقاسون يقولوا فقاتلوهم وفي الواد على المعنى فقاتلواهم لكن احنا عبر عنهم بيقولوا إجراء تعبير بالظاهر مقام المظلم بدل ما يقول فقاتلواهم قال فقاتلوا أئمة الكفر يعني يقدم لا أئمة الكفر عبر عنهم بقول أئمة الكفر يعني فهم أئمة الكفر بدل ما يعني فكان سماهم الله ائمه الكفر هؤلاء الذين ينقضوا ايمانهم ويطعنوا في دين يعني هم المتمردون وائمه الايش وكبار الـ الكفار فبدل ما يقول فقاتلهم لصرفهم الله بانهم ائمه الكفر فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم يعني ايمانا جمال ما بيتزم بها ولا يضالها لعلهم ينتهون قال فقاتلوا من علهم ينتهون وبسر كافي يعني رحمة الله لولا ليقدم ايما ذل الكفر للي تمرضوا بينقضوا وينقضوا وينقضوا قال الله هم ما لما ان ديتم قال لهم لعلهم ايش ينتهون ربما ينتهوا ويرجعوا الى الايش الصواب يرجعوا الى الصواب يدخلوا فيها ينتدموا بهذا الدين ويكون ذلك في وهذا من رحمه الله بالانسان يعني يعني فعل ما فعل ولو وصل إلى كل ما وصل ان الله عاد يشتمنهاش عاد يمن يمنحه فرصة التوبة والرجوع إلى الله. لولا بعد ما فعلوا ذلك ونقضوا عدة مرات وعاهدوا ونكثوا قال قال يعني حتى البثال هذا الغرض منه ما ذل لو تركوا على حالهم مصيرهم جهنم ولكن القتال ربما يردهم إلى الأهل. إلى الحق يعني قاتلهم صبا ما يفتدوا يعني أنه إيش الإسلام ويرجع إلى الإسلام أو على الأقل بعضهم إذن هو بيظالح فالقتال عندما يعني يسنه الله أو يشبع الله القتال فإنما هو يظن أجل الناس المصلحة فقاتلوا قال لعلهم ينتهون قاتلوهم لعلهم ينتهون ويرجعوا إلى يشبه للصوى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم يعني ذا حس المؤمنين في قتالهم وإنهم أهل يعني أن أصبحوا مستحقين لأن يقاتلوا كما ما قاتلو قوم بد نكثوا إيمانهم أيمانهم وال يعني والعهودهم نكثوا كلها ألا تقاتلوا قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول كان يشتري خير الرسول من مكة على ما مضى أن يتفقوا على إخراج الرسول. وقد عذبوا المسلمين ونكلوا بهم وفتنوا كثير منهم ورجعوا بعضهم إلى الكفر إذن هم يعني المفروض أن يقاتلوهم يعني ليش ما نتقاتلوهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة وماذا بدأوا بالإعداء لكم وماذا بدأوا بالإعداء لكم بالإعداء عليكم بالقاتل وبالتعذيب وب... يعني حتى الخروج في بدل ما يواجهوا هذا الدعاء عندما دعى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما بدأ يقاتلهم يقاتل يعني بدا يدعو وكان بيتجنب اذاهم وبيتجنبهم وما راح بيحل الرد عليهم يعني قالوهم يقتلوهم يعذبهم وما بقى رد اذا هم اللي بداوا بالقتال وكثير من نعرف كان بيبداوهم بالقتال فيها قال اذا هاي هم اذا مفروض على المرين يقاتلهم قد تجمعت أسباب الأهل يعني الأسباب التي تؤدي للقتال قال هم دولا بيوكف الأيمان وقد هموا بإخراج الرسول وقد فعلوا كثير من أذار رسول الله وهم بدأوكم اول أول مرة إذا انكم أخرفوا أنكم تكاثلوهم ما, ما كان الأمر أتخشونهم بالله أحق أن تخشونهم يعني قال لا تخافوا او كيف انكم تخافوا منهم هنا في هذا الكلام وعيد للناس ومتحذر للناس يعني إنك هنا إذا خفت من هؤلاء الكفار حين تقاتلهم فأنت ستصل إلى إذا خفت وامتسلت وتركت القتال يعني مصير جهنم أيهما أهون أو أيهما أشد جهنم والله وقاتل على ايديهم هذا على أسوأ الأحوال أسهل يقتلوهم ولا جايك في جهنم إذن هنا بيقول الله على القتال لازم لكم، فإما أن يعني أسهل لكم لو قتلو أسهل لكم من اي من أنكم تعذبوا بعذاب الله. أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوا. الله حق أن تخشى. كل ما هو المفروض تخشوه أكثر منهم. يعني المفروض والمؤمن هكذا ينبغي أن يكون في كل أمره. إذا وقعت في خوف من شيء. ينظر يرجح في هذا الأمر أو في أمر يرجح بين بين الله يعني هل فيه معصية لله أو لا إذا أنت فا خايف من يعني خايف من أمر ف يعني إيش إذا كان في إذا كان فيه تركه معصية لله فلا تتركه لو حصل لك ما حصل أو كانك إيش وواجب على يعني واجب عليك تترك أمر والناس بيجبروك على فعله بالاكراه يعني الله حرم عليك الوقوف مع ناس مثلا مع ظلمه والظلمه اجبرك تقف معهم فاذا كان يعني في موقف اذا قمت معهم عصيت الله وعذبك الله اذا المفروض هنا انك لا تتظاهر خوف لو قسرت اذا كان مقابل ذلك انك تعصي الله اذن خشيه الناس ينبغي أن لا تؤثر فينا حتى نعصي الله أو حتى نخالف اوامر الله إلا إذا كان الله سمح لنا بذلك جعلنا رخصة سهل اذا ينبغي أن يكون المؤمن هكذا يخاف الله أكثر من غيره هذا هو مؤمن مصدق هذا يعرف الله ويعرف عذابه ويعرف يعني الجنة والنار يعني ما أي شيء في الدنيا لا اي أي ألم في الدنيا أو أي عذاب لا يجب بالنسبة للآخرة هذا كله داء على على أسوأ الاحتمالات أن بي يقتل مع أنه يعني احتمال كبير ما يقتل وإن هي والله يعز بالنصر لكن على عدل الأسوأ الاحتمالات ينبغي ان يكون خجت الإنسان لله أكثر من خجته للناس تخشونه فالله يحرج ان تخشوا إن كنتم مؤمنين إذا أنتم مؤمنين صدق خاف الله أكثر من اذا إذا ما معك الله إمات يعني تخاف الله ولا تخافه ولا خاف الله وسهل لا تبالغ بفعل هذا لا تقول لا بخاف هذا ولا, ولا باري بفعل الله هذا كدوه خروج عن الدين وبه يمكن يعني في بعض الايات إن المؤمن ولم يحكي إلا الله في بعض الايات هذا المؤمن المفروض انه ما بيخاف إلا الله ولا لكن قد تشكل على بعض الناس ما في يخاف إنه تيش عن بتخاف من البشر، بتخاف من الطائرة، بتخاف من الحيوانات الضار، بتخاف من كل أشياء كذا. وحين جوا بعات يقولها إن المؤمن كذا دي ما بيخشى إلا الله. فقالوا كيف معناها؟ بآية لنا المؤمن أن دي هو، أن دي من هذي ما بيخشى إلا الله. يعني لا خشى غيره. جاهم مشكلة لأن في الواقع إحنا بنخشى غيره. لكن مش حل هذا الاشكال الحل إن الأمراض. لا يخشى الا الله اذا عارض معه اذا معك خشيه لله او للمخلوق فقدم خشية الله على خشيه المخلوق هذا معنى لا تخشى الا الله يعني اذا تعارضت معه خشيه غير فلا تخشى الا الله ولا تبارك غير هذا المؤمن المفروض اي مؤمن كذا لا يجوز ان تبارك لك صاره ولا عزك ربي في جهنم ولا اسهل وكذا المفروض خافه عذاب جهنم ما بارد لها لو جيش المال فالمفروض ان المؤمن الذي يقول يخ... لا يخشى المؤمن إلا الله يعني اذا تعارض خشيه الله مع خشيه المخلوقين او مع خشيه غيره فالمفروض انك تخ... تقدم خشيه الله على كل شيء هذا المؤمن اما انك تخشى في بعض الاشياء في فهذا شيء غريزه من الله نحن لا نخاف من الاشياء لكن المفروض ان خافنا من هذه الاشياء لا نجعلنا اي نعصي الله هذا المفروض في المؤمن اذا هو مؤمن أنه يخشى الله اكثر من اهل ما يخشى غيره قاتلوهم وعذبهم الله في ايديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمن هذا ب لايه بايد برج يعني ايه يذكر لهم من اسباب النصر إذا قاتلتموهم قاتلوهم الله باذن النبي صالح قال اذا قاتلناهم بان ننتصر عليهم يعذبهم الله بايدهم بايثم العذاب بواسطه وبعه يخزيهم الله وبينصرنا عليهم إذا إحنا مستفيدين وإحنا الرابحين وإحنا إيه هالمنتصرين هذا وعد من الله حينما قاتلهم وعذبهم يعني إذا قاتلتم بعذبهم الله وب بأيديكم وبع يخزيهم وبع ينصركم عليهم إذا ما عبد إلا المفروض إن المؤمن لا يتردد في مثل هذه المواضيع لا عبد الله بيقول لك كذا يثق بها بنصرة الله بان الله باي قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينذركم عليهم ويكشف صدور قوم مؤمنين لانهم بيجوا الظلم كثير من المؤمنين وبقهروا كثير من المؤمنين وهكذا عاد في الطواغيت بيجوا الظلم وكمن واحد وقهروا كم من واحد وبيه في قلوب كثير من المؤمنين فالله امر بقتال هؤلاء الطواغيت قال إيش ذاك فإذا لهم الناس قال دعشوهم يعذبهم الله إذا دعت لهم المسلمين يعذب الله الطوائف هؤلاء وإيش يعذبهم الله بعيدهم يخدمون وينصركم عليهم في صدور المؤمنين لأن إذا بطلوا على أيد المؤمنين فتبرد قلوب الأجد المجرورين إذا بينت الصفوة أيوة صدور قوم مؤمنين ومن هؤلاء أيضا كانوا كذ يعني به قالوا كذب خزاعة قتلوا فيهم وقتلوهم اثناء العباده واوجعوهم وظلموهم وهم مسلمين فالله يعني قال ايش قاتلوهم امر بقتال المشركين واجل قال انهم يعني وعد بالنصر وقال بايش في صدور قوم مؤمنين من امثال هؤلاء هذيك تعرضوا الظلم شديد منهم ويستردور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم. يبعد الغيرة اللي في قلوبهم ويبعد القلب شيء من يعني من الألم. فإذا قمت وقاتلت المجرمين وهلكوا على أيديكم هنا بات ايش يعني سيزول هذا الغير الذي في قلوب المؤمنين. ويتوب الله على من يشاء. بعد بعد لا. بيسبر إن الله بيتوب الله حد باب التوبة مفتوح لأي واحد. حتى هؤلاء تقاتلهم إذا بدأ أحد يرجع يتوب بعد التوبه مفتوح يتوب الله على من يشاء يعني في عده بأنه سيقبل التوبة حتى بعد هذا الأشياء وبعد تكرر النكث وبعد تكرر هذه الأحداث ويتوب الله على من يشاء وهو من يرجع إليه والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون. للا الله للمؤمن يعني إنه هذا امتحان. يلدين المؤمن من الآئه من غير المؤمن. به ما دخلوا في الدين عن جناح ولا عندهم آئه استعداد لم يقدموا الله على اي على غيره. ما بالله كده هذيل المجامع لها وما هو صدق. فقال بهذا بيتبين أنهم مؤمن بالله. ان كانوا يعني بذري كانوا في مكه كانوا ناس بما أمر الله بالهجرة المسلمين أمر الله المسلمين بالهجرة منهم ناس ما يشتيها جر ما قال با يفلس يفلت أو يفلس لا الله أمر بالهجرة وترك كل شيء إذا أمرك الله بشيء يجب أنت إيش أن تمتذل وإن كان فيه ماء من الخساره يتقدم الله على كل شيء فهنا عندما يامر الله بالجهاد في دين في هو أذيه مؤمن صد فأمتذل وذي مبلغ إيمان يعني ما هو صدق ما هو المنتظم بيتخلص هنا إذا بيقول الله ما هم خلي لهم كذا الجياد والفسور جنتوا سبع بيحتجبين أذهم جياد وأذهم فسور أذهم جياد داخل يمتثل الأوامر الشديدة وأذهم فسور ويعني ما فيهم إيمان فد بيت بيت يظهروا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني ولما ي... هنا قال ولما يعلم الله بيقولوا لما وما قد اعلم كان احنا بنقولوا ما قد الله يعني انه ضروري ان الله ما يعلم بيقولوا لما حاب يجيك التوقع يجيك التوقع اذا قال انت لما أذهب يعني عادي بذهب قال وكذا لما أذهب إلى كذا يعني اني بذهب لما اكل يعني ما قد اكل لكن عادي باكل لما يعلم الله يعني ما قد اعلم لكن الله يعلم عادي يعلم هذا معناه كذا. يقول كيف ما علم الله الله بيعلم من قبل يحصل شيء. الله عالم قبل يدخل البشر من الذي من ما هو ولم يعلم الله الذين منكم. قال يعني وما علم يترتب عليه. يترتب عليه إيه؟ إيه يترتب عليه يعني حين علم الله فلان ما بي ما فلان لأن الله عالم يعني إذا علم الله ان فلان باي يعصي ما هم عادوا له لأنه علم إيش لأنه ظلم أنك تعادوا فلان لأنك قالوا أنه بقى يعصي وما قد عصى ما بيعاد بالله الله على الجعل اذا هنا لما يعلم الله يعني ولما يعلم يعني يعلم الجهاد حاطم يعني العلم الذي يترتب على إيش جزاء وهو الحصول عندما يحصل يعني وما بد إيش وما يعني قالوا معناها احاسب عم حاسبهم ان تترفوا وما بدك وما بتجاهدوا وما بتميز المجاهدين من غيرهم يعني ضروري يتميز المجاهدين والمؤمنين من غيرهم ولما علم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله واله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا المؤمن بيجوبئ يعتمد على ربي ويركن الى ربي ولا بيضمع الى الكفر لكن الذي بيجوه ضعيف الايمان بيجوا يدور له الأشياء أخرى غير الإيمان. بعد راه يرجع إلى ناس بعيدين عن الدين، ويتحالف معهم، ويتعارض معهم، ويتعاون معهم لجللهم يرجع فاضل. كان بعضهم يجد امن في محمد صلى الله عليه وعلى آله. كان عن معلاقات مع أهل مكة على المهركلين. بيحاول حتى قالوا مرة لما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله في غزوه واحد رسل إلى إلى مكة يخبره من الرسول خرج حاضر وهو مثله ولكن النزل الوحي نزل ولكن يقول حاضر ابن أبي بسعة الوحي نزل على رسول الله وأخبره من به واحد قدم رسالة يعني قدرت رسالة ورجع يلحق هذا صاحب الرسالة مشتاج يخرجها ينكر يعني لحقة أمير المؤمنين و. قال هرسالة قال ما معي شيء فاتجه وقال ما معي شيء قال ميرم ضروري أكله مع فاتجه كل شيء ما جاب شيء قال بحتاج خرج الرسالة لا خرج لأن النبي ما يمكنه ذلك والجاهل خرج جاءه بين الشعاب سيخطر جاه في الله في هالرسالة إلى المشركين بأن محمد خرج المهم ان هذا الذي أرسل هو مسلم وليه الرسول بن صالح لم يجي قال اصلا انا خائف ان احنا ما ننتصر في المعركه وعم اصحاب وعمي قال يرجع رجعوا عليها في شيء سويت لهم شيء رفعتهم شيء اللي ليش يقول ما انتصرنا يقولوا هم ماذا حون عاد قلت حاول ناستخدم معروف عندهم وهذا بعض اعدادي ضعيف الايمان بحال يستخذ معروف عند أعداء الله وينفع أعداء الله يجي لنا إذا رجع ينفعه عنده ما قدوا مطمئن إلى الله ولا نصرته وإنه باية ينفعه وإنه باية وإن ينصره عنده يعني بيهو خايف ما قد بهت مئنان فهذا ما يعني المفروض لا يحصل يكون الإنسان كذا لا يجمع ان على غير الله وعلى المؤمنين قال المؤمنين قال المؤمنين الذي ألم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليجه الولي يعني الغرابه يعني الفئه دي بهم يستفيد منهم ما هبلها بطانه يعني علاقات ما اتخذوا علاقات من دون الله ورسوله والمؤمن هذا المؤمن الصد الذي بيجاهد في سبيل الله ولا بيقبل على يعني علاقات وروابط الا مع الله ورسوله والمؤمنين بس ما بهابلها اي مع هذا الوليجة كانها العلاقات والروابط هذه يعني بتنفع الإنسان قال ما بيتخذ لها من دون المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون داري بكل واحد لا يحاول واحد من دينه يخصى على الله شيء ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر اولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 بعد, ما في ما بعد معركة في بدر وقع النقاش بين أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وبين العباس بن عبد المطلب عمه عمه ما جاء يتدخل في الدين وجاء أمير المؤمنين بي كيف أن يخرج على رسول الله وكيف أنهم يعتدوا على المساكين وكيف أنهم يحارب الله وكيف أنهم كذا ورجع ذا عنده قالها كيف نحن تذكروا مساوئنا ولا بتذكروا محاسنا نحن بنفعل احسن منهم احنا بن يعني قال يسقي الحجيج وبن عمر البيت الحرام وبنفعل ونفعل قمنا بالبيت الحرام وقمنا بسقينا الحجاج وخدمنا البيت و... فاحنا الحين افضل منهم قال لا ما هو افضل حديث وقال هو عندك افضل والذي يؤمن بالله يضحي بنفسه ويقدم نفسه ويذل نفسه لله فنجرف الآية قال أجعلتم انتم لا اولا اولا نفس اماره للمسجد اللي لو يبني المسجد ويبني على احسن بناء وينظفه ويوفر الماء والكهرب ويوفروا لكل شيء وما به اي مانع ما هناك فلا يسمى الذهب هذا الشيء والقعبة لو يلبسوا ذهب ويسووا كل شيء يعني هذه الأشياء ما بتفلح إذا ما بشيء إيمان بالله قال ما كان للمشركين إذا المشركين ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله يعني ما رسم للمسجد مثل ماهي مشركين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يشاهدين على انفسهم بالكفر عدوهم يعني يعمرو مساجد الله هم ايش شاهدين على انفسهم بالكفر كيف يعني شاهدين على انفسهم بالكفر معناه شاهدين على انفسهم بالكفر يعني هم كافرين كفر واضح رو يعني لا يعني ما يثمن معترفين كالشيك لما ظهر الكفر منهم وكان واضح للناس يعني بيقولوا شاهدوا على انفسهم بالكفر قد يكون شهاده الانسان على نفسه فعل فاذا كفره واضح امام الناس يعني شاهد على نفسه بالكفر هذا معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني والكفر منهم أمر واضح عند الناس يعني إذا قال هذا ولا ما كان لما يعني عمر مساجد الله يعني إعمارا من المساجد مثل ما هي ومن على أنفسهم بالكفر لأن ما هي مقبولة أعمالهم ولا إذا حبذت أعماله اعمالهم طرح مثل ما هي. ما بيقولوا حبذ يعني هلك لا هنا بيقولوا حبذ بيقولوا اللي بيقولوا في هالمزارح العنب كمان هو طيب بيقولوا بحبط الولاء بحبط الولاء يعني بيقفلها هاي حبط يعني بينهي حبطة أعماله يعني انتهت فذي هو الكابر وذي ما هو من نبي أعماله لو يسويش ما يسوي هذا الكلام بيج الله يعني بيتكلم عن المشركين لكن ونعرف القرآن هو لكل زمان مثلا يعني في دل حينه بيستغرب أحد حين يراد حين خدمة للبيت الحرام خدمة عجيبة، بنايات عجيبة وعمل رهيب واهتمام بالنظافة وبالكهرباء وبالمكيفات وبالكذا وبالتنظيم وعمل يعني عمل عمل عجيب يعني تخيل إن الفرق يعني فيه يعني بستاع في مئات الآلاف ويحتاجوا بيتظافر كل يوم وينظفوه، ويغيروا يلا كل يوم. على مدار الساعة هو توفر للناس جميعاً وفي و... يعني بعضهم بإنبهر بذل يقول ما ماذا اقدم أقدم مع دم بعضهم دم. فالله سبحانه وتعالى قال لا ما قد يكفي سبحان الله كان ذا الآية يتكلم به ما ينفع ولو شي بتراهم كدوها حاجة يعني مع بعضها ما قال جعيتم قال لأنه ما ينفع إيش يعني عمارة أن يعمروا مساجد الله أي مسجد واي مكان لا ينفع عمره وعمارة المسجد قالوا بعدة أشياء عمارة المسجد يعني تبنيه وكذلك إذا تهدم من شيء صلحة وإذا أردت شيء تلف ولا شيء قد بي يعني يبعث صلحة إذا بتجديد بناء بتنويره بتوفير المياه بتوفير الكهرباء بتوفير كل شيء يجعل الناس يقبلون على هذا المسجد وبالعبادة فيه وبقراءة يعني بالصلوات وبكل ما يعني يجعل إيش ينشط الناس انهم ياتوا إلى المسجد هذا عماره للمسجد ما عماره التبنيه بس حتى العبادة فيه هو إعماره فقالوا ما دوره يعني إذا في يعني ذا واحد بعمرة المسجد وهو من داخله فصل ما هناك ولنا أنا أعرف اللي سبب. يعني اولئك حدثت اعمالهم وفي النارهم خالدين يعني ما زود الا مع ما لمشي انت هذا مثل ما هي انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واعطى الزكاه ولم يخشى الا الله قال هذه بي المساجد هذه بي مساجد الله ويعمل ايش وتقبل منها هذه العماره وكلها فائدتها فا قال منه من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة يعني امتزال كل ما أمر الله كأن الصلاة دي كل الأعمال الواجبة والزكاة الأشياء المالية والإيمان بالله يعني يصدق بالله وباليوم الآخر وبهناك جنه ونار ولم يخشى إلا الله هذا اللي يقول ما هو الأذى لم يخشى إلا الله لا هو يخشى غير الله فلا يقولون أعرف هذا الآية دي مشكلة يعني يوصي الله المؤمن الأذى ما يخشى إلا الله يعني إذا يخشى غير الله ما هو مؤمن ما هو مؤمن الله هذا إن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة, الزكاة ولم يخشى إلا الله فعزاء أولئك أن يكونوا من المفتدين وأيضاً يقول لنا أن هؤلاء يقدم كذا آمنوا بالله باليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله أيضاً عاد على خطر اللي يستمر على ذلك ويثبت لأن الشيطان خطير يعني ربما ما يحرف في وقت فالمفروض أنه يستمر على ذلك ويثبت ويبي خوف الله، يبقي خوف الله مستمر حتى أذي حتى لايه يفكر فيه معصية، هو في لايه هو في تقصير في وايه، لأنه مدري كيف لأنه بترك هذه وكذا عسر عسنجه مستفيد، فعسر فعسى, فعسى أولئك أن يكونوا معصيين ما دام مظلم، قالي كادن يعني. ثمان يوم جه يعني ان الامر ذا يشتيله ثمان جديد وقال لي قدام زياد وقدام كذا وقدام طالع حسن يوم جه ايش تي نبه ان احنا لا كن نطمن الى افعالنا اطمئنان يخلينا لا نهمل انه بعض الناس بايقض على الصلاة وبايقض على كذا والواجبات ويترك المحرمات لما يرانا يقول معنا لا يجيد ولا كنا بس ولا لا وعندهم قدوا خلاص ولا عبي حين ولا بذل من ربي ولا شيء عندهم قدوا سابر لكن ما عدناه وقال هذه هو ال ال الم يعني المعاصي كثيره والشيطان له مداهل كثيرة وال والهوى له مداهل كثيرة المفروض يبعث الإنسان شيء من الخوف يبقى كنا يبقى شيء من الخوف هذا يخليه يحتاط لا, لا يبقى تكبر المعاصي الشيء من الخوف لا يقصر في باية الشيء من الخوف لا يدخل معه يعني لا يحرف عبادته عن الله إلى الناس ولا يجعل فيها المفروض أنه يبقى شيء من الخوف يعني لا يجدوا راكن إذن المؤمن كذا لأن بعضهم يقولوا ويش المفروض أن يكون المؤمن راكن على ربي ومطمئن المفروض أنه هنا فينا رجاء وراجئين الخير لله ومؤمنين نبايينا بخير. وفي نفس الوقت يجو هنا عد خوف لكن خوف يخلينا ايه يصبرنا هذا يعني يجعلنا نحن إيه ننتبه هذا ذي المفروض قال أجعل تنصيقات الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر هابس يعني يسقي واحد الحاج وإمر المسجد الحرام تجعله عند الحين من بالله واليوم الآخر لا وما كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله هنا في يعني يعني اجعلتم سقايه الحج العمل هذا هو الشيء اللي بالعمل هذ اللي بعمل السقايه ويقوم بعماره المسجد جعلتموه مثل من امن بالله لارن على حظوظ يعني اجعلتم اهل السقايه كذا أهل الله اهل سقايه الحج واهل, وأهل المسجد الحرام كمن امن بالله ناس لهم تجعل مثل المؤمن وذي بي عمر المسجد اشتان الذين امنوا بالله واليوم الاخر من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله لا لا يستوون عند الله ضرب كبير والله لا يهدي القوم الظالمين الذين هؤلاء اتهام ظالمين اذا ما قد ايش امنوا بالله واليوم الاخر الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وباموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله أعظم درجة من دولة أكذبية في عمره المساجد في عمره المسجد الحرام ويسقوا الحجيج لو بيدوكم مدوا لكن هنا حين يقول أعظم درجة ما يشتن كلهم درجاتيات يصبرون دولة ما لهم درجة حجيزة أصلا يتقاعد حديثة أعمالهم لكن أعظم درجة يعني دولة لهم درجة حظيمة ودولة ما معنجي أصلا هنا يقولون اسم التفضيل ما يجيد الاشتراك بما عندما إن أكرمكم عند الله يأثقاتكم هذه تقي وهذه كريم عند الله. مال فاسق ما هو ما ما هو كريم عند الله. إذا هنا يعني هذه هو له درجة عظيمة عند الله. هو وعظيم عند الله حين يقول الله هذا كلام من فاجله درجة عظيمة عنده. يعني أنها أنها درجته عظيمة إلى أبعد الحدود. لأنه يعني قدرته ما لها حدود. وملكه عظيم. في ذاك الشيء عظيم يعني أنه ما بعد. يعني وصف. الله إني هذا شيء عظيم هذا شيء ما نستطيع نتخيل درجة عظيمة يقول الله أنا عظيمة هو لأن إذا حين عادة نتكلم الحين يقول لك ملك هذا ملك عظيم ولا يقول لك واحد فقيل قال هذا ملك عظيم فرق إذا الملك قال هذا ملك عظيم او هذا شيء عظيم يعني انه عظيم بتراء بدون ذاك وصف بأنه عظيم هو مهما الليكم فالله هو أعظم العظماء والكادر على كل شيء والمال في شيء ويقول لك هذا شيء عظيم يعني ما بعده فأعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزين حتى سيئ يقول وأولئك هم الفائزين لا يتقدر حين تلك الظولة الذين يؤمنوا بالله هم أعظم درجة من ذي بسكو الحجيج وعمر المسجد وما بهم إيمان لا يتقدر هنا نقول أعظم درجة يعني كلهم هم درجات ما بهم بها أحسن من ذلك فقال لا لأولئك هم ذهم فائزين وزولك يعني أيهم خايبين خاسرين وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم بفضل من الله نبي بالرحمة نبي على الرحمة وعلى ثبان الله من الله ما بعد يعني ومن أكبر النعم رضوان الله وجنات لهم فيها نعيم مقيم ما ينتهي راحة ما ينتهي خالدين فيها أبدا، وهذا من أعظم النعم. كيف إنك يعني النعمة ما ما تنتهي. لو تلاحظ في الدنيا ما به كما جاء واحد نعمة جاء وخالد. كل ما كبرت النعمة كل ما ذل واحد على. أوه يا ذي محمد مال كثير بيذل الله ينجح عليه ولا ما ذي بخير بيذل الله يمرض. وذي حتى كان حال الدنيا كذا. قد بيجي ذي يجي مع كذا بيرجع كذا ولا الجمعة صحى ويعني وجامع فقر ولا مهمل وجاله مرض و... يعني إذا أصبحت الدنيا ما بيجي الواحد شيء خير لو يريح الجبل كذا ما عدي يفرح واحد شيء وإذا فرح واحد بأموال وإذا جهز دل عليها كل شيء ورجع ودل والنبات هوته ورجع بعدين هاي لو ما بلانه برجع يموت ويخلي كل شيء فالدنيا بتنقص كل شيء لكن حين الجمعة نعمة من أحسن النعم وتدري انك بعدك قد جاء ما يمكن ان تتنقص على هذا ما يمكن ان يوجد في الدنيا يعني كل نعيم جائل كل نعيم بينتهي الا نعيم اهل الجنه قال بها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يعني الله يقول بينهم عظيم, عظيم درجة. الله عنده اجر عظيم وملك عظيم وقدره عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتهذوا آباءكم وإخوانكم أولياءين استهبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا قال عندما قلنا عندما هاجروا تركوا يعني جاء بعضهم بكاف هنا اخواننا وأقاربنا وأباءنا و... واموالنا واموال خيرات بدك اكتسبناها وسعبنا وما حصلت لنا الا بتعب وبي وسندي ما معنا ما معها الا بيته ويخليها واحد كيف لان الله امر بالهجره يخليها واحد يهاجر يعني امر صعب نحن نخلي كل هذه الاشياء فالله قال ما بشي يعني ما اذا قد امر الله بشي لو ضحى واحد بكل شيء أولوحا كل هذه الأشياء يعني من المفروض أن الله قبل كل شيء قبل كل شيء تقدمه على مالك على قراباتك على يعني بيتك على كل منفع أهلك فأعت الله تقدم الله قبل كل شيء هذا المفروض والمؤمن هذا يكلم من بفل هجرة ولكن هذا دلالتها في كل وقت يعني هذا الحمد المفروض أن واحد هذا الدين على كل شيء فلا تروح مثلا قد يجيل موقف القريب لك لا تشهد معه يجيل أنه قريبة يقول لا تسكت عن منكر لأنه قريبة ربي ايش او لا تهتم ربي يعني يعني تطيع الله أكثر من أجل تقرب إلى أكثر ما تقرب إلى أي لا تسكت عن يعني إذا أمرك الله بأمر لا تسكت لا تترك يجيل قرابه لا, لا يجيل كذا ولا لا كذا قدم الله على كل هذا يعني سواء له ابنك لا تعصي الله لي ابنك له ابنك له هو أبوك أخوك قبيلتك كل الناس إذا تصل يتصل إلى أمر الله فيه فلح قدم الله على كل المخلوق وعلى كل شيء حتى لو تقترمه على كله هذا المفروض المؤمن كذا إذا أبدو مؤمن بالله مصدق قلنا لكم هذا المفروض لكن ما معناه يعني قد يكون الله قد جعل لك رصة في مكان مثلاً مثلاً أمرك الله بالصلاة وبالوضوء بالماء بكل صلاة فإذا جئت مثلاً تشي تصلي وما به مهنة وباب لا ما بعيد إذا رحت كذي يقول أحياناً لا روح لا بعيد له لو المفروض أن كذا <تصفيق> لكن حين فيها رخصة من الله سهل. يفرق واحد بين إذا به رخصة ولا ما به رخصة؟ إذا قدر رخصه الله لك إذا بخاف سهل. لا ترفع الماء تينم بس سهل. ما عد على. لكن الأشياء دي ما بها رخصة المفروض انك ت... لا ت... يعني لا تراها بها. لكن يقول قاتل أقول نزال ما ينعمل. يخاف ولا ما خائف، أو جاب عليه في القتال. حين يخرج أفضل الناس، و يعني وأتقن الناس للقتال، وانت تقول لا، وخائف وما نتدي عرض. لا ما هو عرض. ولا أولادي، ولا مدري إيش، ولا ما يعني المفروض إنه أحد لا عدي إيش. يراعي اوامر الله قبل كل شيء. وقلنا لكم ما أي موقف فيه طاعه لله ولا طاعة يعني يقدم لله على رضا الاخر لا إيش. يرضي الآخرين أو ينقاتل بأي موظف حيث أنه يعفى الله مهما كان هذا المفروض إلا إذا كنت مع وعد رخصاً لا أعطى الله بس إذا كنت رخصك الله إلا رخص لك الله أعطى في إذا هذا المفروض الواحد يكون يقدم أوامر الله على الناس لو حصل لهم ما حصل إلا إذا كنت رخص الله لك في بعض المهار لا يستهد وأنت هنا ما يريد أن تعفى الله, عفية الله عفية. لان بعضهم يشكل عليها بالخص الخاص وهذا القاعده المفروض انك تقدم الله قبل كل شيء تمام يعني اذا كنت تصل الى امر تعصي الله فلا تعصيه لو كلفك نفسك مالك اولادك كل ما تملك لا تعصي الله هذا يعني المفروض انك لا يخشى الإنسان الا الله هذه هم منصب ودار انك باجي هناك حساب وعقاب قال إذا إن كان آباءكم إيه بوزاد سيرك إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني الكبيرة ولا يعني والأقارب وأموال نكرفتموها والأموال التي تعبتوا في جمعها كرّفتموها اكتسبتمها ما هم بلاجاه لهم كذا يعني أموال مهمة عندهم جور ما حصلتوا عليها لا تعب وأموال اكتسبتموها يعني اكتسبتموها وتجارة تخشون كثادها ذالن عليها ومساكن ترضونها مكين عليها ومرتاحين بها كل ذي أحب إليكم من الله ورسوله مجهزا في سبيله فتربقصوا حتى ياتي الله بأمره إذا بات قدم كل هذه الأشياء إذا بات قدمها على الله وعلى جهاد في سبيله قالها فينتظر أنه باجلك هذا تربص يعني ريع فينتظر حتى يأتي الله بأمره بأجي أمر من الله وعقوبة من الله والله لا يهدي القوم الفاسقين وذيه كذا بقدم الدنيا على ربه على الآخرة ما هو مستدي ويبقى في ظلال إلى أن يموت لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله يعني بيحس الناس على القتال ويذكرهم على بيقول إنه له غير ان الله بينصرهم لقد نصركم الله في مواطن مواطن يعني مواضع مع... معارك كثيره ويوم حنين نصركم يوم حنين اذا أعجبتكم كثرتكم لأن هنا فيها درس لمعركه حنين لأن المسلمين بعد فتح مكه دخل كثير في الإسلام وقدم كثير حتى ما عد قالوا قدم مئتين على آه جاءهم قدم في فاتنة كه وعجاد ألفين وقولت باخر جوازوا قبيلة هوازن ورجع الله وبعض المسلمين ببي راح لا بيشي جيش المسلمين ما بشيء جيش فجيران العربيه كذا لما بيت بعضهم بي قال لن اليوم من كلنا. يرنا ابو بكر قال ماذا درينا ما على احد غالب لنا من لك احنا خيره بان انتصر على اي واحد فهنا قال لهم درس خرجوا عشر على الى قبيله تواذ الى بيقولوا مكان الوادي اسمه حنان ودخلوا في الوادي والدره جاب المستعدين في اطراف الوادي وفي اماكن الترسينهه ما بلا دخلوا ولا المسلمين ولولا خرجوا عليهم من مخابهم للهن جاء فيهم رعب المسلمين و وستع... يعني اختبس الأمر عليهم واخاف فلذ هربوا اكثر هربوا قال ما بقي مع رسول الله الا 10 في هذه المعركه والبادره للمصر فالله لكن ثبت هؤلاء ال وثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وداع الناس كان يقول العباس اصرخ فيهم داعي ان هذا الرسول هنا وعاد مدان من جو ورجع يلا هم ثبتوا والله عانهم وقواهم ورجع داعي الناس رجعوا ورجعوا يتراجعوا لما تحولت المعركة إلى انتصالهم <تصفيق> بعضهم ايه من في انهم وقلت اشياء واحد انهم مات انهم دفت في واحد لا الناس هنا قالوا ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ما زود لكم شيء يعني ما بنفعكم الله ربي وهذا درس قلنا اذا ادري الناس يدرون ما بالله ربي هو الذي باي شيء هو الذي بيحكم الامور لاكمن يرتاحوا القدره ولا ايش ربي هو الذي باي حتى يعني ولا امثله لا يقولون ما جاءهم انه ربي هو الذي ينصرهم سواء امثله لكثير أما كثيرا ما نبعثكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت قال بما رحبت يعني ما رحبت عوزاها قال قال جاوبتي ضيقة عليكم ما عبد الله عزيزاني يمذل من الخوف كما جاء واحد يمذل خوف الخوف ما عبد لي وان با كل مكان ذو خوف يقدر الأرض قال ضيقة قال حنجيتوا كذا يعني انه وصل الرعب فيكم إلى على دريح حتى ضادت عليكم الأرض مع, مع... الباب معنا مع... مع ما رحبت مع رحبها مع سعتها كانه قال كان ضادت عليكم الأرض ب... بما وسعت مع وسعها ضادت عليكم من شدة الخوف قال الجعيش بعدها بحزا... قال وضادت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم هربتم مدبرين كفالوا وهربتم هذا بخضب المؤمن ذكروا في هذا الحال ان الله رجع نظرهم ثم انزل الله بعدها قال زكينه على رسوله وعلى المؤمنين وعلى ذي قعد معه وثبت معه ونعرف ما كان له 10 من بني هاشم حتى ما بينهم اي واحد من غير بن هاشم العباس وعلي بن ابي طالب وابن عم الرسول ابن الحارث بن عبد المطلب واسمه ابن الحارث ايش ومجموعة ومجموعه بس معهم. بعضهم هذا اللي بيروات أهل بعضهم بيقول كان عبد حوالي ثلاثينه استوى يدخلون ناس غير دولة لكن مهما كان لو ما لو بقي ثلاثينه مثلا عشر ألف والباقي كاب رسول الله تجيب عبد بعض بدين هذا بيتمس فيه ولما فتح نه رسول الله مثلا عشر ألف ما يبقى هذا على روايه مخالفين يقولوا بقي ثلاثة كيف أول ما بقي ولا يقول لهم ناس قام فيهم بعض ما جاء قوة فيهم قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها تساعد وتأيد المؤمنين معذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ان يتعذب الكفار ويفتزو هزيمه نكره هذا بعد انهواذن هذا الجبيلة كان من ايه استعدى للقتال استعداد الاستعداد عجيب حتى انهم جمعوا كل اموالهم يعني النزاع والاموال كلها شلوها معا قالوا لي جلاج قالوا لي اذا حد يهرب اذا حد يهرب يدر انحذي اصوانه وعذلك امواله وعذلك فاشتوني جليد بتو لا هناك من يحتاج مصممين ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج لهم ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى غنائم يحتاج الاغنام والابل والذهب والغنايم <تصفيق> من المسلمين جالب غنايم ما جت في هذا المعرض قال وعد الله كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بعد ذلك لا يقدر عد باب التوبه مفتوح بعد المعارك وبعد الانصار يقول لهم الله عد باب التوبه مفتوح اللي ها دي عبي توب ايتوب الله عليه يتوب الله على من يشاء وهو من يدخل من يرجع إلى الله اذا كل حتى الحروب هذه ما بيجي مراد الله فيها أن يقمع الإنسان فقط إنما يريد الله أن أهدايا له إذا ما هو راضي يهتدي يجمع ما هو سهل ما فيه وذي عبد يهتديه سهل ما أراد الله لك أن يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يغفر الذنوب ورحيم بالناس بايقبلهم يقبلهم في أي وقت ما بلا بس يرجعوا إلى إلى هنا أحسن الله إليه وإليه, وإليه. جزاك الله خير أيها بالله من الشيطان فقيم يا أيها الذين آمنوا إنما المكركون نجس فلا يطربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وَإِنْ خفتم عَائِلَةً فسوف يغنيكم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ شاء عَائِلَةً فَسَوْفَ يُنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَأْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا دي يوم الآخر وَلَا يحرمون مَا حرم اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يدينون ذنا الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوه الجزيه عن يدي وهم صابرون فقالت اليهود يهود بن الله هنا الا راه الذين امنوا ان من يهلكون اجسس بلا يدرون الحرام. بعد أن بعد اتصال الرسول صلى الله عليه وعلى آله أمير المؤمنين بثرة براعة من المشركين إلى مكة، تحدثنا واحد في إثنين، ناقشنا جميعاً في ذلك. كان في إعلان البراعة من كل من المشركين، خصنا الذين كانوا آشين قذون. يعني العهود والموافيد وسمح لهم قال بأربعة أشهر قال فسيحه أربعة أشهر بعدها قال يعني المثلمين أمر المسلمين بقتلهم أينما وجدوهم حيث تمثلوا منهم وحثهم و الترصب لهم بالطرق و قال هنا أيضا آية يعني إذ ما كان في الآيات السابقة قال كان بي أليس بيكون يتفاخرون بعمارة المسجد الحرام لأنهم عمارة المسجد الحرام وأنهم يقومون بإفجاجة الحجيج وأنهم يقومون بإفجاجة الكعبة وأنهم يجرت في عندما انتجد أمير المؤمن عليه, عليه السلام على العباس على عمه كيبنه ما يؤمن بالنبي محمد ويجاهد معه ويقاتل معه ويخرج معه وجهاجر وكيف يسبروا ويجوا المساكين وجا قال فس بس بتسوي إحنا منهم نحن على مسجد الحرام بنسقي الحجيج بالنحج... على الحاجيد الكعبة بالن... وهذا كان افضل من اعمالهم فيجينا ثلاثة الآيات اللي بين الناس. ما كان المسجد كنائياً عمرو مسجد الله جاهدين على موتين بالكفر ولا حفظت أعمالهم يعني إعمارهم للمسجد الحرام وعمالهم في الفلاشة. وهم آجب. هم هم على الكفر لأن الكفر يحفظ الأعمال دي إهلكة وهنا في هذه الآية قال مفروض هؤلاء ما هم يعني بيقولوا تفاخر المفروض ما يجلسوا في المسجد الحرام. مثل المش... يعني المشركون المفروض ان ما يضغضوا من الحرام ما يجيوا فيه خليه الماجيوا يلو عباده وعمارها الحرام إنما المشركون نجس يقولون بيعمروا الكهاله لا لا نجس يعني ماهم هم بيعمروا الحرام ما هم لا نجاسه ما بيكون ابستمره من الحرام يعني لو يجلس غدر الثلاثه من البيت الحرام بانقولوا لا بيعمروا الحرام لا ما من لا أذات يعني جلاره ونجاسه المفروض غرض إنه المسجد الحرام منها وهم يعني يعني ما بينفعوا بالذهر إنما المشركون يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام وفي هذا النهي يعني هنا منيعوا من أي تدخل المسجد الحرام وضيّة المساجد يقول لا يصح غير المؤمنين عندهم تدخل أي المساجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا قالوا لأن خاف المسلمين من, من أن يحصل لهم إيش شيء من الحصار يعني قالوا لك نمنع المشركين ونمنعهم من دخول المسجد الحرام ونمنعهم من بلادنا ونمنع. فالحين مأباة التجارة عندنا تقل في مكة وبعد من الفضل بعدها جاء الثجار من كل مكان وتجار بعضا من الأمريكين قالوا خايفين الثجارة عندنا عايش باتقل باتضعف اسباب الرز ويخافوا من الفضل قال الله وإن خفتم عيلة العيلة هي الفضل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله يعني إذا خفتم الفضل منهم من هماعة الجايين إلى المسجد الحرام مع المسجدين حين, حين ما يمنعوا فلا تخافوا وإن خذتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء هذا وعد من الله ما يغني الناس ما هم محتاجين للآس ما هم محتاجين للآس ما هم محتاجين للآس يقول لتوفر لهم أسلاف الله من دون العيش ومشركين هذا العنجات لكن هنا للاحظ عبدي يقول إن شاء ما قال فسوف يغنيهم الله وبس قال إن شاء يقول الله إن شاء المؤمن عندما يقدمها على هذا الأمر الإنسان يتحمل يعني عندما يمنع يبنع... المشركين ولو حصل لهم يعني مشكلات اقتصاديه ولو خافوا ومات ضمن الله ضمان أكيد يقولوا لأنه لو ضمن الله له الضمان أكيد قالوا منعهم والله بأي يابلكهم الرزق ما عفيه إيش يتحالن؟ ينبعث ويشتروه حمراء حمراء ما هي؟ دبي يبدلها ربي. قال إنشاء. يقول إني عزيه لا لهم يعني إذا جاءوا بدهن يعني ما بتدفع ما يردون. لكن عليكم انكم تمتثلوا هذا الأمر ومن عليكم المشركين من أمتي الحرام. كأنني قال سواء أغناءكم الله أو ما أغناءكم. لكن يمكن الله لا أغنيكم. كان يقول كذا. فهذا بيخلهم ما يمتنع يمنع المشركين من بها يجوا ما هذا يفهم من قول إنشاء إذا فسوف عيلة يعني فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء يعني احتمال ما بده أكيد فالمسلمين رجع وهذا المفروض من من رجاء لهذا الأمر ان الله عليم حكيم. يعلم يقول الله عليم قال ما عندما منعكم عندما قال لكم عيد يقربوا المسجد الحرام هو عارف باهميه مجيئهم وما يعني والمنفعة بعدها الاقتصادية تعود على البلد هو داري وتباجي بعدها يعني ما ما هو يعني جاهل بهذا الأمر الله عارف تبا بيحصل ولكن الله أيضا حكيم. وعارف النبي يحيي لكم فيه مفلحا والنبي يكون أفلح لكم فلا يتبار ما, ما دمتم يعني متبعين لحليم حكيم فما هي مسكنا الله أخبر وأعرف داري بكل الاوضاع فما هو جاء عليكم خلال ولا هو جاء عليكم أي شيء ما دمتم مع الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الآخر ولا يحجمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. هؤلاء الذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى قال هؤلاء هم فضر على الدين على... وعلى الحج وعلى الإسلام أمر الله بقتالهم حتى يستضعفوا حتى يتمكن المسلمون منهم ويجبروا على دفع أمر حتى يعطوا الجزية عن يد ومصاربهم إذن أمر بقتالهم لكن الله عظيم قال الذين لا يؤمنون بالله هم يؤمنون بالله اليهود يؤمنوا بالله والنصارى يؤمنوا بالله بيقولونها يعني إيش بيحذروا يعني لأن الثورة بيقولون نزل من عند الله الثورة كتاب نزل من عند الله والإنجيل نزل على إسحاق من عند الله كتاب النصارى والسرق كتاب اليهود هما من عند الله كلهم اليهود والنصارى أيضا قال لا يؤمنون بالله ولا في الأخر يوم الآخرة هم بيؤمنون يوم الآخر هم بيقولوا باقي يوم يبي حسابه يعني بهجنه هناك اللي هذول نفرة إذا وش معنى الله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر متأمغ إذا ما يقول الله ما بيؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر وهم بيقولوا باقي يوم الجنة النار اللي بيقولوا ما هو ربي ما قال الله عن اللي هي إلا أيام ما في جهنم قالوا كذا يعني ما منده في ونبهنا جنة ونارف قالوا ما إلا إياما عنده ذهبا عزقنا في الجهنم ورجع دخلنا الجنة هذا اليهود إذا من المؤمنين بأن هناك يوم آخر وأن هناك جنة ونارف في هنا من الاشكال. كيف يقول الله كذا عنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قالوا معناها لأن الإيمان المفروض الإيمان بالله يدعو إلى العمل يجي العمل لكن عمل لك مع مر الله، فيجون في في اللي ما بيضايق امتثل الله ولا قط، كأنه ما عمل، وكذلك الإيمان باليوم الآخر، اللي يؤمن بأنه نار جنة ونار، ما يسرق معصية الله، فأنه فإذا ما بي في ما يسرق المعصية كأنه ما بيصدق، يعني عمله هذا بيقول له ما بيصدق، ولو بيقول له لا باجي جنة ونار، فايش عمل هذا؟ ينافي الإيمان باليوم الآخر هذا اذا ب... نحن ذر حين نحن في خطر نحن لا نتحدث أن مؤمنين بالله واليوم الآخر وكذا لأن الأعمال قد تتضيخ رأس ذلك عندما يكون الإنسان يتمرج على الله يعطي الله ما يبالي كأنه ما هو مؤمن له عندما يجب أن يؤمن يجب يتخيل صدق ويتصور الجهنم يجب يقدم على المعصيه كان ابيه جرا على شرق الوالي وعارف نبي بعدها جهنم في الدنيا لا يتهدد ويبطل فلاش ما يدري والله يتهدد جهنم وما اشد منها اذا كانها ليقبل على ما فيها كانها ما هم امن فإذا قال لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يعني لا يعملون بمقتضى هذا الايمان وهذا مشكله ربما نقع فيها نحن المسلمين هذي بيع صويس يعني إيش ولا يبالغ يعني كان ما هم بالله واليوم الآخر. وش يعني ما يستفيد بالإيمان بالله واليوم الآخر. مستفيد إن إحنا نؤمن بأن هناك جنة ونار. ما هو اللي إحنا نستطيع أن عبد الله نلتزم بما أمر الله ونترك ما حرم الله. فيجمع يعني ما جمع تكلم فيجمع. لا يؤمنون النجاة ولا في اليوم الآخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله. في حتى هادينهم لعبوا بس الأشياء المباحة. أشياء المباحة. والأشياء المحرمة. هناك أشياء محرمة حرمها الله ورسوله بيبيحها على حسب إيش وأغراضهم هذا يعني من اليهود ما الله بيجيش بسال هؤلاء ولا قال يحرمون ما حرم الله ورسوله بيبيح الخمر. يعني كثير من المعاصي هذا ما يحرم المحرم الله ورسوله بغير وعهم بغير وعلم وعهم في بأديانه ولا يدينون دين الحق طاعة ما هذا ما هي طاعة الحق ما هي الطريقة بيدعاء الله ولا يدينون دين الحق إذن كافل من جمع هذه الصفات من الذين أنطوا الكتاب لكن كتاب أهل الكتاب له يعني يختلف عن قتال بعض المشركين قتال هذا الكتاب حتى يعطوا جذية عن يد وهم صاغر فإذا يعطوا جذية وهم صاغرون أذلة محتقر يعني أمر الله ببثال إنما يرضى بهذا الأمر من يدوا جذية هم أذلة يدفعها هو غير فإذا رضي بهذا الأمر تخلّح وخلّه على جينه كأن الله جعل يعلم هذه المعاملة، معاملة يعني في الواقع أنها فيها شيء من الشفقة خيالنا شيء من الصخر ما يكون لها صخر أكثر من الرحمة بهم أنهم لأنهم عندما ما يعانوا أنهم حسنوا وضعهم يسلموا، بيصدر كثير منهم يسلموا والإسلام هو طريق النجاح اذا في ذات مبزعهم وما قلنا أن الكتار المشركين أيضاً في صالحهم لأنه يجعل الكثير يدخلون بهذا الدين ودخولهم فيه نجاح لهم إذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر أذلة وهكذا حكم المفروض أن يكون حكم اليهود والنصارى أن يعني يسمح لهم إذا وافقوا على هذه الجزية ولهم عامله محتجرة يعني لا يعاملوا كمثلين فإذا كان عندما, عندما أمير المؤمنين سياجر هو اليهودي على ذلك اليهود امر المؤمنين جرى عند اليهودي ودعاه امر المؤمنين صيد وامر المؤمنين جاب امر المؤمنين عندا المؤمنين عليه السلام يا جماعه ولا ما هو هو اليهود عند وقال أولاً قبل أن يعجزه في القضية جلس أمير المؤمنين في مكان مرتفع عن هذا اليهودي وقال لو كان خصي مسلما جلستوا بيني جلستوا معه لان مظلوب أن المتخاصنين يجلسوا جمعه يبانوا يعدل بينهم في المكان وفي الاحتمام وفي الاحترام لكن لما كان غير مسلم أمر الله بتحقيرهم قال لو كان مسلم جلستوا معه ولكن الله أمر بأن يثقروا هي معنى هذا الكلام قال ولكن الله أمر بأن يثقروا إذا المفروض أن يثقروا اليهود حتى والنصارى يعني ويتحقر حتى يضعف هذا الشيء إلى الإيمان وإلى تحف الإسلام مع ذلك مثل موقف أمر المؤمنين هذا وعندما تشاجروا عند الله عند زرائح بالدعاء يعني طلب يعني أمير النوين ادعى الدرع واليهودي انكر وقال السود ما كان معه أمير النوين حكم شريح بالذيش بالدرع لليهودي اليهودي اندع نحن من اننا بحين جي واحدة حين انتاجر هو رئيس الجمهورية على هو وجاء حكمه حكموا على الراي بل لا نحن في ولا دين ثاني، على أهل المؤمنين ويحكموا له، خوش. يعني رأى قمة العدالة وقال والله إن هذا هو الحق وأعلن إفلاح، وكان ذا سبب في إفلاح. قال إذن أمرنا الله بقتال اليهود والنصارى حتى ينتظري عن يجل وهم صاغرون. وبالواقع داهم الوزارة، هم مقابل شيء، نحن ندنا بيجيلهم في كماسين، بحماية مثل مين، وهم ما بيدوا زكاة، ما بخرجوا زكاة، والمثلين بيجون بحماية كم ويجيلهم خدمات في ال الدولة، إذا بدو شيء يجب عليهم، لم يهفوا شيء يعني مقابل ذلك. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إلها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطلبوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون انا ايضا ببين انهم استحقوا القتال والتنكيل وهذا الأمور قال بسر في لنا ما حصل منهم قالت اليهود عزير بن الله كيف جعلوا الألوهية لأجه في الأنبياء قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله عزير هو أحد علماء اليهود كان يعني كان يحفظ التوراة. واليهود قام عليهم بقت نصر هذا احد القوات قام على اليهود قتلهم قتل حرك كتبهم وقتل كل من كان يحفظ الثورة هذا في الروايه عن الامام الناصر قتل كل من كان يحفظ الثورة ما بد الله هذا جعلت صغير عزيز تركه بعدها مات عزير لو ما عبحت يحفظ الثوره قلت مئات سنه ميت ما حياه الله عزير الناس دي رايح اما حياه الله فانكروا من عزير قالوا لا عزير قد مات ف... يعني حاولوا يثبتوا منه عزير بأنه يحصل الثوره وما أحد حفظ الثوره قالوا له ما قال لا خواتي وراها قالها ودع قالوا كتب لهم الثوره كلها قالوا بقى واحد قالها كيف يدرون صدق ولا ما هو صدق قد ما عندك شي معهم قال لهم ندري كم اثنين قال واحد بكتاب ثوره مدهون مخبي هي جره مدفون في مكان قوم نروح نبتدئ راحوا أخذوا كتاب هذا المدفون وطابقوه على ما جاء به له قلمة كلمة كان يحفظوا الثورة كلها عن ظهر قلب يعني قلب قل جاء بعدها يعني انها نعمة من الله أن يحفظهم الثورة كتاب الله يحفظه على يعني في قلب هذا الرجل يذكروا ربي أن يحفظهم الثورة لكن ابن دخل عليهم قال الله يجعلوا هذا الرجل قالوا ما, ما نسي الناس كل ما استوراه وبدأ في قلب هذا إلا لأنه فيه فإنه هو ابن الله ويجعله ابن الله هذا هو اليهود والنصارى قالوا أنه ما ابن الله حيثان ابن الله يقول إنه معجزات يجعل أنه يحيى المجرى جيد لله ويبرع الأخمى الله والأبرق بإذن الله فإنه بعد وديان رفعه الله عندما معراج وقف له رفعه الله بعد ما بعد بدره قال لما احد لا عليهم قالها ما رفعه يعني وان أكيد انه ابن الله لما الله هذا وكيف كان بيقدر ويفعل ويسوي وجعله ابن الله كيف يلعب ابليس بالناس بيجي يجي, يجي النبي ويسعب ويقاتل ويضحي ويسوي كل شيء وما بلا يجلس فجرة وقال أبسل أبو لو لا يقول ان ذلك ابن الله ويجعله إله كيف يجعل هذا البشر إله؟ كيف يقول الله؟ وذوره يقول المسيح وفي طلب كثيرا حتى لا يجعله هنا ومثلمين بعد ما يموت الرسول ويسعب في نشر الدعوة ورجع يجو يغيروا فالعقائد كلها يقولونها مثلاً يقولون إن الأفعال اللي بنفعلها كلها رب الذي يفعلها مثلاً أفعال العباد هي من الله ما هي منهم لا معناها ما عزلنا. إن فعلت مثلاً مع أخه رب الذي فعلها وإن فعلت مثلاً الطاعف والذي رب الذي فعلها وإنما بيداً تسويشي وجعله كل شيء يقضى وقدر يعني مع عبالي واحد خل يعني خلا بالدين تروح تسوية أي مع الله يعني إن الله اللي فعله ما دام كل فعلنا هم لله الله كل عظ بعدينا إحنا بنقول هذا بنقول أنا كذا من الله بعدي عادبني عاد عاد على المعصية وهو اللي بفعلها قالوا ما لنا يا ربي يسوي جنبه كنا هذا فيه قالوا ما بسيب فيه على الله ويقلبوا الأمور ويخرّبوا كل شيء. ويا ابن يديه مثلاً بعد ما النبي بالتشريعات والص يعني بالأمر بالصلاة والصيام وشدد يحذر من من ال الفواحش والزنا والقتل والوال وال كلهم يقولوا بعد داخله لا ما, ما يشره إذا قال واحد لا إله إلا الله في بعد هالجنة لو ما مثلاً من, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هم سبعة واحدين قالوا وإن دنا وإن قال رسول الله وإن وإن على رغم أنس أبي قالوا نلقى كذلك عجيز والتهديدات والشرية والشابهة يقول لهم هذا الجمسالة يقولوا لا الله أنت ما شبرتم هذا التخريط بل في الشرائع في كثير من الأمم يعني حتى في أمتنا لا أن ما هي معروف. فهنا قال قالت اللي هو الله وقالت النصارى نسي الله ذلك قولهم بأفواه هذا قول قول عظيم وشو يقول الحين يقول الله ذلك قولهم بافواههم استاذ لا كلام سوى هو يفهم يعني لا ما هو كلام كهذا ذلك قولهم بافواههم ما هو بالله يفهم ولا كرحوه هذا يعني استنكار عليهم واظهار لك أن هذا قول ما هو بسيط هذا يتكلموا بافهم كذا يعني استنكار عليهم أن ايش ان يتن تفوه ابن هذا الكلام وأنهم لم يذبحوا بهذا الكلام ذلك قولهم بافاويم يضاهون قول الذين كفروا يذبرون لكم ان جهتي ايبي التحروح بعبد الرحمن يقول سرع ربي بقفتنا سرع ربي وضل بعبد الله المخلوقان وبعضهم قبل الذين كفروا يعني اقوالا من الاقوال اللي ما فيش طاقه ذا غضب الله ان يعاقب فنرغب الله هذا يعني الغضب عليهم اللي يقول الله كذا كيف يزرفون يعني يصرفون. كيف يزرفون عن الحج الواضع وبالادله وبال فل... ورجع يروح يت... يلعب عليهم بليد ويخرجوها ولا ما ايش كرايه ثاني يخرجوا عن الحج إذن يصرفون يعني يؤفكون يعني يصرفون، كيف يصرفون عن الحج؟ كيف أنهم يخرجوا عن الحج؟ يعني أمر غريب، كاذا لهم الله ان لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ماذا وجيدة؟ ايه ما هو تسيئة؟ ما, فيه فيه. ما من الذين فأيضا بيكلم عن اليهود من النصارى قال استحلوا أحبارهم ورهبانهم أربعة الأحبار هم علماء اليهود من يقول الأحبار في القرآن والرهبان العباد هادقول النصارى كان العلماء اليهود قبي يذبرون أجمع بذم حرموا حرموه وبيديمحلوه حلو والناس يذبرون قبي روح يراجع منك حلي اللي كذى ولا تحرم لي كذى يعني يعني لا يعني بيكون غيره فقال التخلو احبارهم اربعه على رب هذول بيقول حرام هذول بيقول حلال والنهاره اتخذ الرهبان رهبان يعني متعبدين معنى راهب يعني متعبد الراهب الذي بيقول يعني بيجلس يعني, يعني طول عمره يتعبد ويترك العمل ويترك كل شيء ويتفرغ للعباده كان لا, لا والنفاراء اتخذوا الرهبان، وهم جاوا الرهبان وهم نحشى كلام. بيلعبوا بالشريعة يحرموا شيء معه حرام ويحروا شيء معه حرام، وصار يسرهم. المشكلة أن الناس يعني بيقول الناس أعرف لأن الناس بيروحن بيزبرونه مردهم. مع السلامة يقول ما جرى لنا إنما ذيب نضحك علينا. حين جانا بأشياء حاجة جديدة حلال وأصلها ضرطة وحولها إلى حلال. وباحه يعني يقدوا واضح إن كراع بالدين هذا ركز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كيف جعلهم أرباب يعني هم يقولون قد العالم رب لا لكنك النفس تطيع في الاشياء الأشياء دي حرم الله يعني بحيث انك تحرم ما احل الله وتبيع وتحلل ما حرم الله هذا إذا قلنا بتأذين ما مجرد من العبادة انك تقع النفس تقوم له طاعه الشخص عن تطيع شخص بديم هالعبادة. إرجعنا قال ربي نحن نعبد الشيطان الذي بيصير عند الشيطان وما في أحد بيعبد الشيطان يروح يركع وسني. لكن ما أصيح يمرق الشيطان بعمره بعك على فتره. يقولنا عند ما يهول على على الواجب وتترك الواجب وانت نعم يعني بتبول يعني تركت انت الله وعبدت انت الشيطان. ما ضروري العبادة أنك تسجد وترفع لانه قالوا أحد ما أدري أحد اللهودة و أحد أهربتاء قال قالوا ما كان نعبدهم قال ما كان بيبي يحولكم شيء وقلتوا تمام و شيء و تمام قال لا قالوا هي يا ما ضروري يعني يبدأ يركاوه يسيد فالدولة اتخذوا أحبارهم أي أرباباً جعلوا العلماء حقونهم جعلهم أرباب يجب يزوه ما زووا و ما قابل فعنددوا ربهم فعنددوا خال وهذا اليهود والنصارى اتحادوا الرفبان أربا من دون الله اتركوا ربي والمسيح ابن مريم هو جعله رب ويزيدوا وهبولهم شريعة أهم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا ما أمرهم الله بإبادة إله واحد لا كن يبولهم آلهة كما عبدهم يزيدوا مره ويزيدوا آلهة أخرى إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يقولون تنزه وتقدث عن كل هذه الأشياء التي ايه؟ جعلها شريك لله الله فإنها صفة ما أن يكون معه إله الله منزه عنها ما هو إله يجب معها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبد الله إلا أن يتم نورهم هذا يتكلمنا الله عن اليهود والنصارى عن أهل الكتاب وهم دائما يحاولوا أنهم يغير الحق يحرف الحق ينتبه عليه، يريدون أن يطفئوا نور الله بفرحهم هكذا هكذا عادتهم وفي الكذا من قديمة الزمن إلى الآن في ويلاحظون الآن استنكار على الشرائع كل ما جاء في شريعة ما بيستنكر. هذا الحدود وهذا الحدود هذه في شريعاتنا يستنكرونها والسجدين الناس اللي هذه عندنا ايضا بيستنكروها وكل شيء يقوموا عليه يعني بحملات دعائية واعلاميه كبيرة الآن وللأسف إن بعض المفيدين ينحرط معهم ولا بي وحين كذلك الحين نحن بأنها تمكنهم بكثير ما ب... ما بالي ينحرط معهم ويقوم معهم إلا أحد يعترفوا بالانظمه والقوانين هذه هذه حرب الدين، حرب الإسلام فالله يقول له فعلوا، ما فعلوا هم قالوا يحاولوا يطلقوا نور الله بأفواههم، لكن هذه العبارة فيها طمعنا للقلوب المؤمنين نور الله ما يمكن أن يطلق الشيء وهذي الله يشتغل طفه بأخشى عمام كذلك، بلحن جوم يشتغل نفسه بلحن جوم بأخش يطلق الشمس وبينفق حيما ما جديش يبرجي يعني كان عندما يقول بأفهام يعني ما جادين يسبروا إيش ن نور الله وهم بلا بفاه ما يعني ما يمكن يغيروا نور الله بيبقى وهذا أفهم إيه ما يمزوجه يريدون ان يطيعوا نور الله بفاهم ويعب الله إلا أن ثم نوره ولو كره الكاهرون لو كرهوا جميعا واستنكروا وقاموا بالعد يعني بالدعاية ما يعني ما يمتناس انتصروا فإن يتم الله دينه وينصر دينه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحج ليظهره على الدين كله أرسل الرسول بالهدى يعني بالكتب بالوحي الذي هو هدايا وبالدين الحج يعني بالعمق بالتكليف الذي هو الحج ليظهره بيظهر ان على الدين كله لان ويظهر على الدين كله اذا ما يستطيع هؤلاء ان يظهرو على الدين نعم, نعم. يظهره على الدين يعني على كل دين دين احد يظهر على كل دين اخر ولو كان همكم فما يا جماعه يظهرو يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار من الأحبار والرهبان لا يأكلون مال الناس يظالبون ويصدون عن سبيل الله والذين اكنزون الذهب والفضه طغيان ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم كان الاحبار العلماء عليهم. يجمعوا الاموال ويلا وجمعوها ويكدسوها ولا بين خدي منها يقول لهم فالله بعني حذرنا منهم يعني الاحبار والرهبان جعلوا يعني مثلا الأحبار اليهود جعلوا هذه جعلوا مهنهم وسيلة لأخذ أموال الناس فالناس يحذروا منهم ولا يعملوا ولا يصدقوهم إن كثيرا من الأحبار والرضان لا يأكلون أموال الناس بالباطل بغير وجه ويصدون عن سبيل الله وأبدي يصدوا عن سبيل الله يصدوا عن الحق وعن عن دين الحق يعني إذا المفروض أن يتجنبوهم الناس وأيضاً فلذا إذا ما وقاتلهم عادحنا لأن بداية الأهل قتالهم أمر الله بقتالهم قاتل الذين لا يؤمنون إذا المفروض أن الناس يعني إيش يجرروا قتالهم يقوم عليهم لأن ما بيجي منهم خير لأن ما لأن في هذه الأوصاف وهذه كلها تدعونا إلى أن نقوم عليهم إيش وأن نمنعهم. إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكردون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم هنا عمم لكن هناك السياب في الكفار وفي آخر الكتاب يعني لهدو النصارى كانوا بجمع الأموال ولا منها أي واجبات الواجبات لا يخرجونها يرجع قال إن الذين يكردون الذهب والفضة أي واحد يكنز الذهب والفضة، يعني يكنزه يعني يجمعه والحبده، ثم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشيرون بعذاب أليم، ظاهر العياه يعني خطير، أي واحد يجمع الضرط والله كذا أنه إيش؟ نبي العذاب عليه لكن بينت السنة النبوية وبين الرسول الكريم معنى ذلك، معنى يعني معنى أن تكنز الذهب والفضة. قال آيه ان لا تؤجل الواجب فيهما فلذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كل مال ادى زكاته وليس بكنز كل مال ادى زكاته فليس بكنز اذا يعني فسرت السنه هذه الايه بان الكنز بان, بأن يعني تجمع المال ولا تخرج الحق الواجب لا تخرج منها الحدق الواجب هذا هو كنز الذهب والفضل أما إذا قمت بإخراج الحقوق إلى أهلها يعني ما وجب عليك ما وجب عليك في المال ما يعد من الكنز وما دخل في الآية واضح عندما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله كل مال إن أدية ذكاته فليس بكنز قال إن الذين يكندون الذهب والفضلة ولا في بسبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إن الإنسان بيجي في طمع وطمع إلى للمال الحل... طمع كبير فالله بيحذل من هذا الأمر ويقول له إنه باي... يعني بايحصل له عذاب أليم حتى أن هذا المال ما يقول الله بعدها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال برجع يجمع ربي ال هذا الـ الأموال ويحرق يحرق عليها قال حتى يحرق فوقها بيجي حرب عنشها حرارة شديدة ورجع مكاه هذا الأموال اللي بيج بجمعها إذا ما بل الإنسان الذي بيجمع لها المال الآن ويجي واجبه فالواجب يجمع الحذر هذه الأموال نفسها بها يعذب بها سبب العذاب تكوا بها جباههم يكوا يحمى عليها في نار جهنم وعذب الله من نار جهنم يعني ما يعني نارنا هذا ما يجيب بالنسبه لنار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقول لهم هذا ما كنتم لأنفسكم هذا اللي كان بيتجمعوا على تراب تراب فذوقوا ما كنتم تفنيدون يعني هذه الايه ان معي يفكر واحد ان ما, ما يخبيه الحد يعني إنه مفروض معي يتردد اي مؤمن في اداء الحقوق الى اهلها مثل هذا الوعيد ان عده الشهور إن الله اثني عشر شهرا في كتاب الله ومحرم السماوات والارض منها اربعه حرم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 فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله زين لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قال عدد الشهور عند الله 12 شهر يعني عدد الشهور 12 شهر الأصل هذا قاله يوم خلق السماوات والأرض يعني حين خلق الله السماوات والأرض خلق الشمس والقمر وحرقها يعني وجعلها تتحرك بحركة يعني منتظمة بحيث يعني والأرض بحيث إن الأرض بتتحرك بالدور على الشمس في السنة دورة واحدة بتدور الشمس الأرض بتدور على الشمس في السنة دورة واحدة ها الناس بدي يقرأوا بالدار هذا يعني بداية السنة ونهايتها تدور بتغير الظروف بتغير ال... يعني بسبب الدار هذا بيجي شتاء وصيف وربيع وخريف بسبب الدار هذا وبسبب ابتعادها عن ايش ابتعاد الأرض عن الشمس ولا قربها من الشمس حرارة وبرودة تدور مرة هذا هذه المرة بنقي إيش الدار هذه بيحسب الناس يدور بي في خلال هذا الدار القمر بجمع منازل بيدور على في منازله له مرة كل يعني بيدور مرة في تسعة وعشرين يوم أو تسعة يوم ونص أو ثلاثين يوم تقريباً بيدور القمر في المنازل ثلاثين يوم. ورجع يبدأ أكثر القمر الحين احنا بندرب أولا بيجي هلال ورجع يقبر قلل قلل قلل لما يجدون الصلق القمر ورجع لما يكتمل القمر ورجع ينقص ينقص لما يرجع هلال من البداية وجعه قدوم بداية جديد. ها بدأوا إرادة بوثي الحركات وجدون ها مثلا 29 يوم أو 30 يوم حسبوه حسبوا مثلا ده سموا الشهر و كذا وواجدوا النبي على القمر هذا المنازل بيعني بي بتحرك فيها بيدور ف السنة اثناعشر مرة هذا الأشياء جعلت الناس يعني جعل الناس عبروا عن الوقت جعلوا هذه أو قاتئروا وحسبوها يقدروا بها لذ يقدروا بها سابتهم فالله جعل هو ذي جعل إذن 12 شهر الله هو ذي جعلها ما من الناس كذا على كذا لأنه في السنة في دور القمر على بمنازل اثناعشر مرة. على الله الأيش؟ بس السنة هي دورة الأرض على الشمس مرة واحدة. في سنة. ويعني بيدرى حتى يعني مزارع إن بيتغير الأوقات. كما يعني بيجي كل يوم بيجي بيتشرب من مكان. بيتشرب من مكان وهكذا وهكذا لما يعني من هنا ورجع هكذا لما بس في الصيف. يعني في الاشتاب يقول بتشرب من حال يمان يعني كل يوم تشرب من مكان لما ترجع إلى نفس المكان الأول وجاودو سنة نفس المكان الأول حسبوا يعني أذير راقب من حيث يشرب يعني نفس المكان بس راحوا كل يوم ت تغير قليل قليل قليل لما يرجع إلى هذا المكان هذا تقول حاجة يعني حسبوا السنة هذي خلاص السناح بنقولنا القمر بيتحركش بيدور اثنا عشر جارة بيتغير وبيدور اث اثنا عشر جارة يعني بيمر على المنازل هذا من حين خلق الله الشمس الأرض ولاش والأرض يعني السماوات والأرض لأن خلق الشمس والقمر إذا الله ذي جعلها كلا إن عد الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في حكم الله كلا يوم خلق السماوات والأرض وإيش يعني ذا الكلام ذا الحين وشو وصلنا في هذا ويتخلف الشرع هذا الكلام إنه يقول الله منها اربعه حرم هذه الشهور الله هذه جعلها وجعل منها أربعة أشهر محرمه يعني يحرم فيها القتال وهذا منها اربعه حرم وهي ذي قاعدة ذل حجة ومحرم ورجب, ورجب هذا تبع ورجع الحال هذا أشهر الحرم حرم الله القتال فيها إذن الله تتوضعها وهي من حين خلق السماوات والأرض الأشهر ما بلا يمكن التثمية هذه الأشهر هي الأشهر المحرمة ما هو سابر يتلاعب واحد بالشهر الشهر تبدأ الشهر دل... الآن نصدر حينها نبدأ شهر جديد ولا نبدأ ش... ولا نودي شهر ما هو سابر التلاعب فيها اذا مثل هذه الأرباح الأشهر الحرم المفروض لا ي... يعني يحرم القتال فيها كان يسأله كثيراً لكن بعضهم بعض العرب كان إذا بان هو في, في, في, في حرب وما قد ودّى الحرب عادي يشتihar بقد جاء شهرهم قال بن بن دخل في ذيك شهر كم ما جاء ولا في هذا الشهر ما دخل في عشرين يوم ولا أنت نحسب شهرنا لشهوره وبرجع مدره بعد دخله في القتال وقال له هو في محرم مثلاً دخلوا القعدة في حرب ما ودّوا عدّوا مثلاً ذا القبيرة ماذا؟ ما الولد قاس عباً ذي الشهر من وديهم مرة وبان بدها فما وديه ورجع أبوه شهر آخر غير بالأشهر. في يعني عندما يسبروا الأشهر كما ما بديهم قال له الأشهر هناك محدده ومعينه ما بها من حين خلق الله السماوات والأرض فيها أربعة أشهر حرم لا يجوزه الألب تالبها منها أربعة حرم ذلك الدين والقييم فلا سفر مو النعم لا تظلموا في هذه الاربعه انفسكم بان على, على الاخرين او بان تحلوا ما حرم الله لانك عندما في مثلا ذي الله ولو قالوا ما في مكان ثاني المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه امروا بقتال المشركين كلهم ما علينا على المشركين ولكن اجتمع... يجب ان يكون هناك افضل من اجل المسلمين هناك افضل من اجل المسلمين هناك افضل من اجل المسلمين أن الله من اجل المسلمين هناك افضل من اجل المسلمين معكم افضل من معكم المسلمين هناك ان الله معكم المسلمين هناك افضل من اجل سبب هناك التقوى هي لكون الله مع الأهل مع الم... يعني مع المسلمين مع المؤمنين. وعلموا فلذا قالوا علموا أن الله مع المتصديمين. يعني أنت إذا تج التج... إذا تجأت التج... ف الله معكم. إنما النسيء زيادة في الكفر. إذا هذا بيقولنا لهم قبل قليل كان بيعبو الأشهر كان بيأخروا. يقولوا جاء ذل قاعدة ونحن نسيناها ف بنأخره. بعض المرات يأخروا ذا قاعدة يقول ما هذا ما هو ذل قاعدة ذل قاعدة فانا ذبحه وأحيانا نقول له قال قالوا يخرى الحرمة لا لا نقولوا نحن نستعجلين يوم ونستلفها ونبيحها ونسال فيها ونبدلها في مكان ثاني يخروها يعني يخرى التحريم النسيء والتأخير نتائي يعني تأخير النسيء زيادة يعني النسيء يعني تأخير الحرمة يخرى حرمة الشهر هذا زيادة في القفل ما يعملون بأجمع أمر الله وما حكم الله به يضل به الذين كفروا أو يظلوا به الذين كفروا هذا من أسباب الضلال لهم إنهم عايز يزيدوا في كفرهم وزيدوا في ضغيانهم وزيدوا في أخيات الله يحلونه عاما ويحرمونه عاما يعني ذي العام قالوا ذي القعزة القتار فيه يجيز عام ثاني قالوا ما عايزه اشهر أجفر حرم يعني لعبة مرة يقول حلال مرة يقول حرام يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً هذا معنى النزيل. أتلاعوا بلا شروحرم يأخر واحد ما بتدم يجد واحد ما بتدم. يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً اللي يوطيه عدة ما حرم الله. بيقولوا بيبدروا. هنا ذا القعدة سهل وهو من أشهر حرم كل ما تلمر السهلة. يوجد القتال فيه. إحنا إذن أحله. يعني إذا أنا قالوا ما ماهم في القتال ولا قالوا حرم. ولا ما معنى في العثيم. قالوا خلاص. حرام بالقاعده حرام مره يقول حرام مره يقول حلال اللي واطي ما حرم الله فيحل ما حرم الله بهذا يحل ما حرم الله ويسبوا الى الله عند من الله كذا انه حرام خلاص فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم ما يتركهم الله ولا يعاجلهم بل ايش بالعقوبه وهم يتجروا وكذا بيفرحوا ولا يحي يعني يزدادوا حتى بيعتقدوا بعضهم انكدوا على حد بعض يعني المغفلين عندما يستمر على معصية وربي ما يعاجلها بالعقوبة بيقدر انه ما عليك شيء انه ما بمحل ولا بيخرج هذا معنى الزيين لهم سوى اعمالهم لكنه ما بالله بيمهلها الله بيمهلها الله وربما إذا شد غضب الله عليه إنه ما عاد إيه، إنه يبقى ويستمر في هذا المعصية، ما يجي له ما يردعه، يعني حين عجى الله عقبه بيجي رحمة من الله، ويعتبرناه لطف من الله، وحين ما يجيه نصيبة ولا يجيه شيء فيها يعني غضب من الله، عندما تبدأ في معصية ولا يجلك شغله ولا يجلك مشكلة فلا تفرح. بعضهم بيفرح ويقدرها ولا ما يقولها ما بخلها ولا جاشي والدنيا سابر ولا بها لا هذا من الغلط إذا وصلنا إلى هذا الدرجة حين تفعل معصيها ويجيلك ضائقها من هنا أو مشكلها من هنا أو شو يدرين هذا شيء من الله يعني ينبهك ربي يسترجع أخذا بجاكي يسترجع إلى الحال فهنا زوينا لهم سواء زو أعمالهم يعني وقت كابد بتزين حين تلقم يتركهم ربي ما عاد إلا معجوبة يخليهم كذية وخلهم في قوتهم يقدرون قد ماش إن عملهم جيد هذا معنى التدين زين لهم سواء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ما عاد يعني ذي يستمر في الكفر ما عاد ما عاد ربي هاديلة لأن ما بيرضى هذي كل ما دل الله على هذا مرة يعمله. He'll have من الدراسه سوره التوبة. يا محمد <تصفيق> سورة التوبة صفحات مائة آية رقم ثمانية يا أيها الذين آمنوا ما لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنذروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم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 وجعل كريمة الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انذروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا غافدا لاتبعوك ولكن بودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أَذَنَّ اللَّهُ أَنْ كَلِمَ أَنْ تَلَمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَعَلِمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حذنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اشتغلتم إلى الأرض يعني قال شاكل يعني كثير من المؤمنين وليس كلهم لكن الظاهر قدو أكثرية فلذا قال يا أيها الذين آمنوا قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انفروا يعني اخرجوا عيش يخرجوا وجاهدوا في سبيل الله لكن كلمه انفروا فيها معنى فيها معنى السرعه يعني بيقول فز يعني قوموا بسرعه وبقوه يعني انكم استعجلوا هذا الامر قوموا بعزم قوي وبسرعه وب يعني بقوة هذا معنى النهر ما ان نقول قوموا هم في سبيل الله يعني المفروض انه تخرجوا بسرعه وبقوه ويعني ومتعجلين لهذا الامر هذا مع النفر هذا المفروض في المؤمن هكذا اذا طلب منها ان ينفر يعني في ينفر يقوم بسرعه ولا يتردد ويعني بقوة لكن قال ما لكم اذا قال لكم في سبيل الله شاكرتم من الأرض تساقلوا تباطؤ يعني يعني ايش كانه الذي يشمل الذي الذي بيحصل وبضخم الله على ذلك الذي ساقل قال كانه يساقل الارض الحين في واحد قالوا يجلوا له يقول ما اه مو يقول يساقل عليهم معيصر يجلوا اي قال يفعلوا كذا استاقلتم الى الارض هذا ما هو المفروض صفاة المؤمن أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني أنتم راضين بالدنيا بدل الآخرة خلاص لتشتاء الدنيا وتترك الآخرة يعني المفروض أن المؤمن قد عرف الدنيا عرف الآخرة الدنيا ما هي إلا فترة قصيرة بالنسبة للآخرة هذا يعني من ناحية يعني قصيرة إلى أبعد الحدود بالنسبة الأخيرة. يعني ما هي مثل ثانية؟ يعني نسبة ثانية إلى مليار سنة. مم. يعني فرق بين ثانية ومليار سنة. الفرق مم. بين ثانية واحدة ومليار سنة. والسنين مثل كيال سنين؟ أي سنين مثل أول غيرها. أما الفرق بين ثانية ومليار سنة ما فرق كبير. مم. الفرق بين عمر الدنيا. وبين الآخرة أكثر من هذا الفضل مهما تخيلنا من عدد ورقم فهو أكبر منه في خلي واحد يقول يعني, يعني مدة قصيرة يعني يفضل أن يتنحم فيها ولا ي... يترك المدة الطويلة هذه ما لها نهاية هذا يعني من الغفلة يعني هذا كانه ما مصدق بهذا الامر المنع جدد هذا وصدق اها المفروض انه ما يمكن يرجح الدنيا على الاخر هذا من ناحيه الطول والقصر يعني ان الانسان بضح في البيت بنفسه في وقت قصير ورجع يرتاح في هذا ما يتحمل الانسان مشقه صعبه يقول وقت قصير ورجع يرتاح واحد واصل وقال المفروض كيف نم يعني قدر ضيتو بالدنيا بدل الآخرة خلاص والآخرة ما ما فيها هذا من ناحية أيضا من يعني مقارنة أن الدنيا فترة قصيرة بالنسبة للاخره يعني قال إيش يعني من يقولوا يدخل واحد الإيش الإبرة في البحر وخرجها كم بعد خرج الماء كم نسبة ال يتعلق بالإبرة من ايش بالنسبة للبحر الفرق بين الدنيا والاخره هكذا بالنسبه للزمن واكثر من كذا من ذلك هذا من ناحيه من ناحية ثانيه انكم ترضوا بالدنيا يعني ما ما هي الا ايه ما هي راحه صدق؟ الراحه فيها دليل يحتاج الواحد ما قصد واصل ما بيزاح واحد ما فيها راح تمام والآخرة بيجي على راحة ما بعدها راحة وتستمر ولا ينقصها شيء وهذا فارق وهذا فارق كبير تشتجع من الدول الراحة ما يبي راحة صدق في الدنيا, إذن ما الدنيا إذا ما يبيه وجه المقارنه بين الدنيا والاخره اذا ما بيجي عم ترتاح بالدنيا ما بيرتاح وحاج بيجي معه شغله له مصائب ومشاكل له وكيف ما لو بلغ في الغنى ما بلغ وفي الصحة ما بلغ يعني بيستاجي لوحدك مشاكل ومصائب ف وايضا هذا يجيك حين جه في يرضى واحد يقول باي يصير لي ارتاح في الدنيا وخل الاخره هذا يعني انه اما انها يعني يعني غفله شديده كانه يعني ما مؤمن ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل هذا متاع الدنيا يعني بيكون متاع من الهي واحد اللي مسافر الهي جاي مسافر الى مكان تسكن فيه تقعد فيه دائم وديع المفات وين بدك يعني انت مسافر بعد تقعد مثلا يوم ولا يومين في الطريق ولا تسكن في المكان دائم ترجع في السفر ديه ورجعت تقعد يجي لك شدة ومشاكل ومشاكل في عند حقه، ولا بدك إنك لو تجي لك مشقة فاستفر وتبتع وتصار الناس دي فضلة يتحملوا المشاكل الصعبه في الطريق، فقال الدنيا ما هي متاع يعني مثل متاع الحياة في الدنيا يعني الحين يقول ما حق الطريق، حاجة بعد ينتهي، فما متاع الدنيا في الاخره الا جل. وقولنا رقم حثل متاع هذا في الواقع ما فيه متاع به واحد في الدنيا واحنا عارفين عارضه ضربا المتاع يعني في الدنيا وفي الاخره الا تنذروا يعذبكم الله عذابا امينا اذا ما نفرتوا وبادرتم الى ايه إلى الامتثال اوامر الله ورسوله بالخروج الى الجهاد بسرعه وفي قوة ونشاط وبلا تردد الا تنذروا يعذبكم عذاباً أليمة هذا عذاب تهديد من الله نبا يعذبنا وهذا العذاب يعتمد أن يكون عذاب في الدنيا والآخرة حتى بعضهم يعني والدنيا يعني ولا حتى يتمتع احد بالدنيا اذا إذا ما قام الناس فلذا بي يعني بأجعان الناس يعني ترك الجهاد عندما يترك الجذاة ترك الجهاد يتولوا الأشرار ويتغلبوا لجيش يعاني الناس الأمر وهكذا أيضا المسجد يعني الا تنفروا قال يعذبكم الله عذابا أليما بأي عذاب إما أن المسلمين يسلط بعض المسلمين عليكم في الدنيا أو يسلط الكفار عليكم في الدنيا وعذب في الآخرة عذاب أشد هذا إذا تركت الامتثال إيش؟ لأوامر الله والنفر, والنفر في سبيل الله. الله تنبر يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم. هذا ما يرجع النمرات في الدنيا. بايعذبكم بها الناس بدلكم. بايبتليكم يعني يلقون مصايب ويلاقون عذاب ويناس بدلكم إيش يقاتلوا ينثروا دين الحق. ولا تضرو شيئاً. من تضار إلا دا ربي إذا إيش تركت الجهاد؟ وقال تضروا عنفسكم، ما هناك افضل من اجل ان لو ما هناك افضل من اجل ان من اجل ان يكون هناك افضل لو اجل ان لو هناك افضل من تركتم ان يكون من اجل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان لأنه لا يضرر الله بشيء من الفعال المخلوقين وأيضا الدين هذا تضمن الله له الظهور والنصرة ولو ما أراده فبين لنا قالوا لا تبره شيئا والله على كل شيء قدير قادر على أن ينصر هذا الدين بغيركم وقادر على كل شيء وقادر على أن يعادبكم ويحاسبكم على حسب أعمالهم إلا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا إذا ما نخرتوه ما سب يعني إذا خلاص الله هذي كد نثره قبل با ينزر فيما بعد كد نثره الله حين أخرجوها الناس ولا بحجنه ما كان إلا قليل المستضعفين وأخرجوه من مكة حين ضايقوه وشددو عليه وأرادوا قتله فإيش خرج الرسول أمر رسول الله بالخروج من مكة من ذلك كما ذكرنا سابقا أنهم جدوا تتفكوا على قتله فالله أمر نبيه بالخروج من مكة والهجرة من من مكة إلى المدينة. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله أمير المؤمنين علي عليه السلام بأن يبيت في فراشه حتى يقطع مسافة ويعني يضمن عدم ملاحة الكفار. يعني جمع وضد. لا يبحثوا فيه. خرج رسول صلى الله عليه وعلى يعني مكة يعني المدينة هي في جهة الشمال بالنسبة له مكة يعني حين يقول هنا مكة والمدينة في جهة شمالية يعني هم بيصلوا في المدينة عكسنا بيصلوا إلى جهة الجنوب في المدينة إلى جهة مكة فالرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حين خرج أمر الله بالخروج فأمر أميرنا من أن في مكانه خرج إلى جهة اليمن، وهم زافر المدينة خرج إلى جهة معسكر، ونوع من التغطية والتمي عليهم. إذا بحتاج أحد حتى ولو كان مع الله وقبل الله بيمره يحاول يعني أن يعني استعمل أساليب النجاح في أي مهمة. لا يقول واحد كبا يعتمد على ربي وخلاص ما عاد ما حين معيبالي بشيء بيتخذ على سهل اللي با ينجح في المهم هنا خرج بجهه يعني مخالفة حتى لا ينتبه هذا في فهم عندما ينتبهوا انه ما عاد بحثوا ذهبوا, ذهبوا الى طريق مكه يا طريق جميل وبحثوا في كل مكان لكن في الاخير اخذ احتياجاتهم ورجعوا بحثوا في في يماني مكة يعني جنوب مكه الرسول صلى الله عليه وآله كان قد هذا يعني يقول جبل هذا هذا المسلم يقول دخل هذا إلى هذا الجبل هذا هذا الجبل ودخل لك وكان أبو يقول معه هذا عنه مستطاع لك هذا المسلم يقول لك هذا المسلم يقول لك هذا المسلم بحيث أن, أي يخفوا إن, أن يظهروا عليه فعدم ظهورهم عليه وعدم اطلاعهم عليه مع أنهم قد بلوا أموال ضائع الذي ح الذي حبر به الله يمسك هذا يعتبر نخر من الله هذا الأمر يعتبر نخر من الله فقال إيش فقال إذا ما إذا ما نثرته يعني في كل المؤمنين كم عندك لا يتدرونهم قدام خلاص الله قادني قوم على الدين غيرهم واذا ما نثرف نصره قد نثره الله وما بلا وحد ما عم لا واحد جاء الرسول بالرزول بها يقول لا تحزن ما بحزن واخذه اذاك المكان الا تنصروا فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ما جاء من لكنين واحد من اثنين اذ هما في الغار اذا يقول لصاحبه لا تحزن بهده صاحبه يقول لا تحزن ولا تصح يعني ما يعني ما حتى هذا صاحب ما اللي بايقوم ايه وينصره ويسوي للشي ما جادي يسوي للشي هو دم لا بيهديه رسول الله عزيزي ما بلا رسول بيهديه يعني ما مع أحد فهي هو مع ذلك نصره الله فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين اذ هم في الغار اذ يقولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تخاف ولا تقول لك الله معنا مع حاجة نصيب لنا مكروه إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وَأَيَّدَهُ بجنود لَنْ تَرَوَحَهَ أي أنزل الله سكينة اتمئنان على رسول الله ما عدي خاص مع أن الموقف صعب عندما عندك مختبئ في مكان يعني حين تدري من الله كلهم اتفقوا على قتلك وجهت خريج وترجع إلى مكان وجهت تعرف أنهم كده الناس كلهم يبحثوا عنه وقدم تسمع أصواتهم وقدم حاولك ومع ذلك اتمئنان وعدم خاص فهنا قال واي انزل الله سكينته عليه انزل الله سكينته على النبي وايده بجنود لم ترى وايده بجنود يعني لحمايته ولا ايه على الناس حتى ما يعرفوا ايش مكانه بعضهم يقول ان الله جعل يعني يعني جعل هنا يعني الطاوية أو او اقابه الحمانه تضع الباب في مدخل الغار حتى ان جاي والعنكبوت نسجت به حتى ان ان يدخلوا قالوا هم اهمكن ما ذا عادة دا مغلق وحذر الحمامه وبيض هاف يعني ما لو دخل ما من قاعده جي ما وهذا من اجل يعني حين يدخل الرسول ورجعت تجي والبيض ويرتبع البيض ال... والعنكبوت تنسج هذا من التأييد وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء يعني يحتاج يفشلون في مهمتهم في البحث عباته لله وكلمة الله هي العليا دائما كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وهو قادر مع حداه يستطيع أن يقال حكيم في أفعاله يختار التصرفات والأشياء المناسبة انفروا خفافا وثيقا وجاهدوا بأموالكم وأموالكم في سبيل الله المفروض ان المؤمن لا يبالي إذا يبال بد أمر الله فأمر إنه ينفذ أمر الله ما ما كان انفروا يعني بسرعة قم مسرعا يعني بعزم وعدم تردد سواء كنت يعني كنت متعب أو خفافا أو كنت يعني كنت نشيد وقوي أو كنت متعب مثلا اذا ما بي معك ف للبعض بتعذر انه ما يستطيعوا لانه ضعيف ولا استطعت يعني كنت قوي قادر او كنت ضعيف اذا ما بي معك العذره التي بدي الله لك في القعود انفروا خفافا كانها الادويه المتمكنين اصحاب اللي ما عمل جواب وثكالا الضعاف الذي ما قال كلهم انفر خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم قدموا أعمالهم، قدموا أنفسهم في سبيل الله. إذا أنا مفروض أن المؤمن كذا، وبادل نفسه وبادل ماله في سبيل الله لا خم يردد في هذا الأمر. ذلكم خير لكم هذا هذا أفضل لكم هذا أفضل لكم ما هما يعني عندما يقول خير لكم ما حدث ماذا نخلد بالجنة حتى في الدنيا يكون أفضل للمؤمن لأن بينتصر. بينا الحرية الحريه والعداله والسعادة والسعاده والرزق والكل اذا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اذا انتم بتدروا كان قال اذا انتم بتدروا ما اذا دونات بتعرفوا ذا بيكم معرفه انتم إن قالوا بتعرفوا ان هذا افضل هذا يعني حتى أن البشر بيعرفوا من غير ما يزرعوا وقاتلوا بيجي له مي يعني ما بي... كم من داله فتتزعى إلى إخلال الدول والسيطرة عليها يقول إيه يجد قوتها وزيد رأيها يعني رخاها ومالها ويعني كل شيء إذا أنتم بتعرفوا هذا إذا أنتم من أهل المعرفة إن كنتم تعلموني إذا أنتم بتعلموا فيعرفوا هذا الأمر عرفوا أنه خير لكم من هذا في مسرحة لكم يعني أي واحد يكون في إدراف لا يعرف هذا الأمر إن القيام والطبع في سبيل الله بالمال والنفس هذا في يكون افضل له. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا للتبعه هذا الظاهر ان دعاهم الرسول الى الخروج الى تبوك وتبوك بعيده جدا من عس من المدينه مسافه بعيده والحر شديد وهم كانوا في حاله من يعني شده يعني ما معهم يعني رواح أو يعني حتى تركب يعني قليل أداة صغيرة كانت مشجعة، والسفر كان شاق جدا مسافة بعيدة وقال لو قالها وهذا هو السبب في المسافة بعيدة وخايف ان بيلاق الروم في سبؤ والروم قوة كبيرة دولها علم في ذلك الحيوان صح هو مثلا يروح يقعد مرفوم وعادي يجي مسافه وعذاب ومشق في الطريق هذا هو سبب لو كان عرضا قريبا لو معهم غنيمة وفائدة وفائده العرض كانها الفائده مبلغ ما بلا سمها الله عرض لان حاجه نبهنا ولا الفائده في الدنيا هي بتنتهي العرض العرض كانها مبلغ بسمي الله الفوائد في الدنيا يقول لها عرض لأن العرض ذي يجي ويذهب بسرعة لأن كل ما في الدنيا لو حصل لك ما أخبره لا حاجة بسيطة بلت يجي ونتنتهي قال لو كان هذا الخروج عندما امرتهم لو كان عرضا قريبا لو بأي يلهم إيش غنيمة هذه قريبة قاصد وسفر ما فيه تعب سفر يعني وسط لاتبعوك ونقوموا معك ما يجاك بيسالين ولكن بعودت عليهم شقه بعودت عليهم المثابة سافر الشجع ومثله، لكن ما هو هذا المؤمن؟ ما هو ذا تصرف المؤمن؟ نهذبه من القلب والله يقوم وإذا ما بشي والله بير مشجع وتعب وراخ وخوف وراء رعب يقتل، ما هو ذا المؤمن؟ المؤمن بيمتثل لأمر الله مهما يعني في اي موضوع، لكن هذا يعني كان بيقول عليه كذب وفي بعض في الإيمان، وكثير من المنافقين أم كذا. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم عبد جو تلف امانه ما نستطيع وما جهذنا ولو نستطيع نحن نخرج لكن ما بقي جينا حيلهم ادري قال يهلكون انفسهم هم بيلقوا انفسهم باق التصرفات تاركين الاخلاق يعني دي مخالفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبس لأوامر لاوامر الله وعاد بعد ذلك جو يحربوا لم يبالوا يعني مستعدين ان يقتلون ما, ما استطاعوا هذا الحلف يكملوا ايش بالايمان يهلكون انفسهم في هذا في هذه الافعال والله يعلم انهم لكاذبون في ايمانهم وانهم مستطيعين ولكن ما ايش ما ماهم ما بايمانهم ما بايمانهم عنك لمعظم تلهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لأن به مجموعة استعذنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعذروا على رسول ما طبعا طبعاً يعني في الواضح إن, إن يعني إن الشخص ضعيف الإيمان وضعيف الدين ما بينفع فحسن يجلس ولا كرجل واضح فهم استأذنوا قالوا من رجال معنا يعني ما يعني عذروا عذر وبعذر وقعدوا يكره لهم يزن لهم لكن يعني الرسول كأنه رأى أنه ما بفائدة فيهم إذا هم كذا ما يجتئ إذا ما يجتئ ما فالله لا على هذا التصرف يعني كانوا يقفين ينتظر ويتريق وينتظر الوحي أو يتبين أمر أفالله عنك لما أذنت لهم؟ أفالله عنك يعني أنك في شيء من المخالصة أفالله عنك لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك يعني كان المفروض لا تأذن لما يتبين لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلمك هذه لما تتيجن تتعرف تتيجن أنهم أي هذه خادق وذه الكاذب يعني لا رفض الإذن لهم وانتظر حتى ويختبرهم ويبسر كييف ويسألهم ويبحث حتى يعرف هل هم أصحاب عذر أو لا من يظهر له بهناس اصحاب أصحاب عذر وما عليهم حرج هذا الذي نصبه وبهناس ما معهم عذر وإنما هم كاذبون فقال حتى يتبين ويظهر للناس كان المفروض قال يعني قد يقول واحد مشاركتهم باش محك قد على المسلمين قالوا له مثل هذا وكان الله يقول ما هم انا ما هم جارحين هم منافق ما في يعني ما هو راضي يشارك لو ما أذن. لو قال رسول الله ما اعذ لك لو ما اعذن له الرسول بايقعد اذا ما قبله ابيك يعني تحين يطلب الاذن من رسول الله يجي إذا اذا الله يقول ما سوى الناس راح يقول والله في الواقع ما من خرج اصلا ما مستعد انه يضحك فإذا كان الله لا من الرسول ليش كان خليه يظهر إيش يظهر الذي الذي ما وما يرضى يظهر أمام الناس يظهر للرسول له حتى يتبين يعني يظهر لأن لو قال الرسول ليش لا ما عدل وانتظر حتى أجيب حتى في أمرهم وعرف ذي صادق ويعذره وذي ما صادق لا يعذره مع ذلك لم يحبه المعركة لكن قبائلنا أنا دي جاي نظهر ولما غلوا كلها يعني ما هم حاصل بده اذن لهم ما اذن لهم اذا ما بلاك ان اللوم ليش ما خلاهم حتى يظهروا يظهروا يظهروا, يظهروا على حقيقتهم عف الله عنك يفهم واحد ينقول هيك حتى يتبين لما اذن لهم حتى يتبين لك الذين يعني كان يفرض انك لا تذن حتى يتبين لك الذين فذو وتعلم الغالبين لك لكن مع ذلك انقفضحنا الله بهذا الايه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم ما هم مؤمن بالله وباليوم الاخر ما هو راح يستاذنك ودوله العبد يجلي ترب هذو ما بالله ودار ان الله رقيب عليه وداري يفعلوا النبي وعارف ان يوم اخر وجنه هناك. ما هو مستاذي لرسول الله يقول نجي تجلس قال قال والله عليم بالمتقين الله عالم بهم هؤلاء المؤمنين قال الله عالم بهم ولا أقرأ على شيء إنما أستعدنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر قال هذا الذي يستعدن الذي يستعدنك بماما معهم العظر هذا الذي ما يوجدون إيمان بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم مع الذهم شك في هذا الدين وهو في جنة ونار ما بده ما بده عدم شك هو به جنة ولا ما بلقى يدخله مع الرسول في الحين يتغلب الرسول مع الصبر يقول يحاربوه محاربه لأنهم يعني ناس فيهم الجبن بقعدوا مع الرسول وقالوا يعني كانوا بيحثوا عن مصلحة بيحثوا عن مصلحة در رسول بدو المس مسيطر في أيش في المدينة هو المتولى فتحلو في الدين معناه ما إيش ما بدك تناعوا بدين، وعاد هم يعني هم في جف، ما هم نبغاك علم، هم في جف، ما عدرو هم يوم عن النبي ولا مع أش ولا مع أعداء، فبا ينتظر النبي في يوم عه ولا با ينتظر الأعداء في يومه معهم، هو يعذب ربي في يومه ولا ما هم عذب لهم في بطلو، المهم في جاك ورب ما بدأ آمنوا في ما بد فيه, فيه إيمانوا وتصديق بالله غير ممكن واحد. وارتابت قلوبهم فهم في رأي بهم سرددنهم في هذا الشكل ونحسن هو كذا ولا سوي كذا افعل كذا ولا فعل كذا يعني بيبحثوا عن المصالح عن الماديات ما بي ما بهم إيمان يمتثلوا ما قال ربي انما إيه. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له بيقولوا ما هم مستطيعين قال لا لو بذم لو أرادوني يستطيعوا وجهزوا له ما من عمانة ولكن كره الله بعافهم فثبتهم وجل يقعدوا مع القاعدين عاد يقول كره الله بعافهم ما الله ما يشيخهم يقول لك هي قال ما يصير ربنا يخرجوا ما بلا شيء ربنا ما يظهروا اي للفصول ادري ما يكره الله بعافهم حتى ما قال خروجهم للرجال ان بعافهم كان الحين يقول يعني كان ما هو شيء خروج للرجال ولا يعني كره الله أن يخرجوا من المدينة ويذهبوا مع المثلين لأنهم في الواقع ما هم نافعين، إن أكثر ما ينفعوا ولكن كره اللههم بعادهم فثبتهم سعد ربي يعني كأنها زي الله منهم يقعدون لأن الناس لو خرجوا ما قاتلوا بقى يصطلوا كما قبهم عارق أباهم ويفجئوا يخوف الناس ويهبوا أخبار فتلة ويسووا وأي خبر يعني بقى يلعبوا بالناس فالله منذ هؤلاء رأوا ان لا يخرجوا ونباش ابوه في الطريق وربي جعلهم هكذا يعني ساعتهم على ذلك نقول ثبطهم عد كاسهم ربي لا يحميه يقول لهم اذا خرجوا ما بلا باس ابدا فثبطهم وقيل ابعدوا مع القاعدين كان الله يشتيهم يقعدوا مع القاعدين ابعدوا انتم من انتم ولا انتم سدري يقولوا مع القاعدين يعني مع العاجزين هذه ما يستطيعوا هذه مرضى ولا يستطيعوا الخروج للقتال يقولوا معهم لو خرجوا فيكم هوذا يقول لو خرجوا فيكم ما دادكم إلا خبالة قال لو خرجوا فيكم خرجوا معكم يعني ولا فيكم دخلوا في ضمنكم خرجوا ولا معهم معهم ما دادكم إلا خبالة ما مجالكم من فائدة إلا فساد والفساد هنا يشتي فساد كأنه الفساد الذي يؤدي إلى, إلى الاضطراب الخبال كم يعني فساد يؤدي إلى الاضطراب احنا بيقولوا بعضهم إذا قد مرض بيقولوا أخبال يعني في فساد في عقله او شيء حتى يصبح مضطرب كان يخلىهم مثل الخبال لا يخرجوا معكم ما زادكم إلا خبالة يعني فساد حتىك تضرب وتبضرب تخافوا وتخافوا وتهلعوا في كثير من الموابس يعني وقت الشده مثل خصوصا وقت شدة لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال اذا الخبال هو الفساد الذي يؤدي إلى الاضطراب في الرأي وعدم يعني عدم معرفة الرأي الصواب من الصحيح يعني يبغو واحد بيترقب مع بيدروه يسوي ولا أوضعوا خلالكم قالوا ولا أوضعوا خلالكم يبغون لكم الفتن يحطوا فيه يعني قال أوضعوا خلالهم كأنهم أوضعوا يقول أوضعوا فيكم يعني لا سارعوا بأن يضعوا في ما بينكم ويطرحوا ما يفرقوا به بينكم يفرقوا بينكم ويخووا ما يجعلكم أهل تخافون وتنهزمون أمام الأهل الأعداء ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يشتو لكم الهزيمة يشتو كذا يحاولوا يعني يتفننوا بهذا الأمر بقى يثيروا أخبار قال من حطوا بينكم النميمة وأخبار تفرقوا فيما بينكم وتثبت من عزائمكم وتخوفكم وتأدي إلى فشاكم فلسلوا معه يعني أحسن المسلمين أنهم إيه... لا يخرجون في عندما لام الله الرسول ما يعني كان الفرد يجلي بينه بس. ما هو جنباء ينبعه لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم لا مشكلة أعزب الناس منكم بجملة لبلع بأسدق إذا قالوا شيء بأسدق قالوا خذاب ناس سابروا يعني اخبار أخبار تبث الفرقه بين الناس وتثبت عزائم المقاسلين والمجاهدين وناس بأسدق وهم يعملوا بهذه الأخبار وينشروا يعني ناس مغفلين وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين، إذن الله عالم بهم وبكل أحوالهم وكثر راتهم وجب منهم وجب يسوه وجب يفعله، فكان أحسن إيش ثبّتهم جلسوا، قعدوا مع وجيل قعدوا مع الخارجين، ها أم لا؟ أذي إيش؟ أذ استأذنوا بدون عذر؟ قالهم كذا، وهم في الواقع يشتول المصائب للإيش؟ قال لرسول الله ولهذا الدين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. قبل هذا الموضوع هم بيحاولوا يفتنوك، يحاولوا يعني يصيبك لاش، يعني الأذى. قال بل حاولوا بكل ما استطيعوا قال لقد ابتغوا ابتاعوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. قلبوا كل الأمور الى أجل هذا إن الله يمنعهم. والرسول ما قدو ذاك أن يقول كل هدول عندكم في الواقع من قبل. إيش تغير الضرر يصيبك وبيحارض كل مساعد حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون وهم مقتاضون إيش في ظهور الله وظهور الحق ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وذا الآية ذي بحاول يهرب من الواجب يتعلل بإيش إنهم يتحرى من اللي يتحرى يقول قال له الجد, الجد بن قاسم قال يا رسول الله انا انا خائف في انا قال ما جهدي يصبر على النساء انا عشر على النساء وميال الى النساء جارده وانا خائف ان ذاخر الذات من داخلين داخلين نفسي على النساء اخاف الفتنه الله بدي اقول شنو ما يقول في في له فيش ما يشتي... ما هو قال ذل لا ربي قال قال عايش. ومن هم ولا تفتني الا في الفتنه في وهذا عندك الفتنه فعلك هذا واعتذارك هو الجتن قديه معزي اكبر يعني المعزي هالكبير الحين تقول كلام تخلف عن القتال اذا لاكن يتعذر واحد عن الطاعات على المره دي بليز بيلعب على واحد هاي يتعذر واحد عن ممارسه الطاعه يقول لها ما بلا باي ما حد باي يكبر باي كل هبهتكم انت به بعضهم بيتعذر في فعل الطاعات يقول لها ما بلا جات بس كذا سبر باي ما واذا سويت كذا بها ابن لا المفروض ان الآيشة الأشياء دي اوجبها الله نهي. لا يتراها الانسان عنها وذي فيها خير والمندوبات ايضا يحاول ولا يسمح لأي شيء من أحملها. لا يحاول ان ابليس يدخل بطريقة ثانية يخليه يقول لها ما ابن ما بأس محج اذا سبرها ما ابن الله اذا سوى كذا فاشكالك بطل ينفرك من, من فعل, من فعل الواجب ومن فعل الاشياء يعني, يعني النوافذ يستفيدوا عن هذا ومنهم من يقول زلي ولا جفثني أنا في الفتن في صقره وقع في الفتنا وتخلف عن الاشي الخروج وإن جهنم قالوا في الفتن في صقره يعني قد وقع حمه جدو يعني قد قفل من حين كل صقر يعني يفيد أنه وقع وقعها ايش وضع في فيها الفتنا والنقدوا ايش كان النقد فيها الحين يسقط واحد في حفره قال سقطت الفتنه تقول لا تشتني قد سقطت الفتنه وربحتن الحين يقولوا ربحتن الا بالفتنه سقطوا وإن جهنم محيطه بالكافرين ما مع منها ايه مخرج ولا مع منها ايه منجا ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون هكذا المنافقون قال المنافقون قال إذا خرجوا المسلمين قاتوا وما خرجوا معهم فننتظر المسلمين وجعلهم غنائم وضقيوا في حالة ليش ما خرجوا معهم سلطان معهم هي غنائم ومتاقم وفي قصدهم لماذا النظر ينتظر الرسول لم يشتوجي لخير إن ايش حسنة انتسوه وانذ ذبك مصيبه اذا جارك مخيب ما ذي ما لله قتل بعض اصحابك لا لا يقال يقولوا قد اخذنا امرنا من نحن يقولوا ما احنا احنا لذا قبل ما خرجنا ويتولون فرح كيف ما ما, ما ودهوا. يعني اذا مع رسول الله في بعض المعارك عثرنا احتضناه ولجل العاد ما ودفناه فيه وجالناه ذيم ويتولى عمره وين من اليمان وشي وجابه احد يخرج واحد يقول في سجل الله في ورطة هنا بتل واحد في سجل الله بل يا احسن شيء ان قلت له اكتب في سجل الله فاحسن شيء وين انت تصفه احسن شيء كل يعني كل شيء امره فلذا قال الله كل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا ما هو جاي لنا ما شيء الا حق في هالدارين كل لا في مراته لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا ما قال ما كتب علينا هذيك كتبها الله لنا علم الله نجيد لنا ما هو جاي فينا الا في علم الله نهلنا سواء متنا ولا انتصرنا استشهدنا او اج او انتصرنا كله كله في صالحنا انا انتظر واحد يا باجي له اجر وجله فائده كبيره قلنا قتل واستشهد فأيضا في فائدة كبيرة ما هي خسارة يرجع لهم احنا بدي يعني الحين يفرحوا الحين في ايش ما ما قتلوا يعني تعنم جد بي ايش بي يعني بيحسروا مثل ما بيعلم يتحسر ويتاسفوا فما انا قال انتبهتوا قلت ما ما شاف، وش بيه يعني؟ إنده إنه إنه فاز بهذا الأمر، وإنه قد بهذا الأمر، وشيفه؟ ينتهى إنها منتصر. قال لا. إذا كل هذا فيه مصلحة يقول قال الله قال الله كل. الخطبنا يقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كل حاجة قال في, في صالحنا. لن يصيبنا شيء صيبنا شيء إلا وك كتب الله لنا يعني إلا في صالحنا. سواء يعني في سواء كنا يعني سواء يعني كان انتصار او هزيمه حتى الهزيمه حتى الكسب بدو فهم بدو لنا ولا هذول يقولوا لا ما كتب الله لنا يعني حاجه لنا ما قال علينا كتب علينا, علينا يعني ازدم وكتب لنا يعني لي لنا فاذا لنا اذا الا ما كان كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا قد ربي صاحبنا وإحنا اصحابه وبدأ باهم وخال لنا الله يجيس يمنع من القسل لكن لذا في مسرح على نفسه هو مولانا صاحبنا ما أحد يفضل في صاحبه فالله مولى المؤمنين إذا خلا واحد يبتلفه في صالحه واحتلت وإذا خلاه ينتظر في صالحه ينتبه كل واحد هذا الشيء والمفروض أن يكون يعتمد على ربي إذا صلى واحد أموره وأيه يقبل على الله وأحسن أعماله وت... يعني ومتى الأوامر الله فيني يكل أمر إلى الله ولا عدي بالي سوى جاله إيش وإيش ما حصل حصل ويعرف إنه ما وحافل الجيل إن الله بايحفظه لأن المؤمن معه حفظه يعني عندما قال لهم معذبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هذا من أمر الله كل واحد مس ملائكة يحفظونه من داخل من يديه ومن خلفه موجود دائمًا وراء لما جي وابسه له إنه لو جالس ليك المصيبة لأن هذا إنسان ماشي قال بيحله إذا ما هو ايش صايب للإنسان شيء ولا حصل للشيء إلا هو في مصلحته هذا فلا أي يغفى إذا جاء ما قريبه ولا تشهد ولا حصل لك لا لا هو في هذا وبعدها لنا هذا هذا تفسير وبعدها لنا من سيئة أيضا لأن بعض الناس يقول لا يصيبنا يعني ما إذا قد علم الله نحنا ما ما ويروح يخط لا بعضهم يقول هذا, هذا يقول إلا ما كتب الله لنا هو ما هو كذا؟ طبعاً في خطر بيوم حين واحد في المدرسة في موضوع الخطر بيوم عرض الموت كذا. احتمال الموت هنا. حين راح في مكان الموت بس ما. لكن إذا وحين وذي يترك الزاد إلى مثل حين يترك الخروج الى مكان إلى الحرب سلم. احتمال كبير أنه كذا. السلام الأجل حين قاعد أنه زاد ما حين حضر. ما يقول واحد ما هو صائب الواحد إذا بد الله إذا دعى الله أنه يباي يموت زي بيقولوا بد كبر الله الموت لا عاد الإنسان عاد التصرفات بتأثر طب حين تحط نفسك في الخضر ولا تحط نفسك في الأمان طرف لكن كان الله بيقول المفروض نقصت الأمر غير الله وإذا أمر الله بشيء فعله سواء في خطر ولا في أمر إذا جالك شيء فالله بيخفوك إلا ذلك رحالك سه ولا أنك لو قعدتاً تسلم لكن تسلم وزي إيش وتخرب إتماحك إذن ما بيحصل للانسان شيء إلا بيص... وفيه صالح فالمؤمن الله يؤمن بهذا الشيء من من يسلم الأشيء. الهم والغم ولا عاد هذا المفروض الواحد يكون يحسن يعني يجي يخلف عمل أهل الله ويعني وي... يرجع إلى الله ويفعل ما أمر الله ويترك ما حرم الله هو بباقي على الله إذا يعني إذا رأى الله بدأ أمر بأمر فيه سبعة وين كان فيه لو بيلاحظ فيه خطر لا يقول ما عليا شيء قال لو قتل إن لو قتل قال ما يقول لا ما عليا ما حد قال اللي ما. إن الله راح يحفظه لا لأنه ما هو صدق يعني أقول أنا بحارب ذبيرة وعدو كثرة وهذا ما حدات اللي اللي ما حد قال لا إذا من الله إذا بعلم الله نبأني لو راح لو ما راح يردك لا إذا ما بل معنا أن الله أن الإنسان كده يعني كده أفرح الإنسان فإذا كان الله صاحب للمؤمن وبيفسر لها الخير ما خلاه لحسن قد يكون حين تحضر مثلا مثلا خرج أحد المعركة الله عالم إنه إذا قعد في إذا ما في المعركة باله الجنة وإن لو عاد من المعركة قد ما يزور قد يلحق وقد يلشي وأنا أشلها ما شلها موت ولا انا باينقض عليه ولا انا باجي يعني شده واعتلاء فما يشر ولا الله داري بكل شيء اذا الله بيختار لنا ايش الامر الذي بيناسبنا فإذا قال بعدها قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين قال يعني انتوا الحين منتظرين انه باجي لنا وحده من السجن لكن بالواقع كل السجايجك احد الحسنين وحده من شيء من خفرة من خغلتين كلها خفرة منهم حسنة حسنيين قال بيقول المنافقين أنتم ما بتريعون لنا فأحصل لنا وحده من خفلتين حسنة ده. أو حسنيين يعني اكثر حسنة إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم قال انتم أنتم ريعين يعني المنافقين كما بيريعون للمسلم بايي لهم ما ينتظر ولا يستشهد وفي الواقع كلها جيدة فلذا قلنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا جواب قال لن ما هو, هو صير إلا هو جيد لنا سواء انتظرنا ولا قتلنا هذا كان يعني بفسر الآية الأول قل آيه لن يصيبنا قال آيه قل لن تربطونا بنا إلا إحدى الحسنين أنتم رأينا باجينا وحدهم من السنجان وهم كلهم جاء إلا إحدى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن رأينا باجي لكم عذاب من عنده أو بأيدينا إما أنكم تقعدوا ويعذبكم الله ولا أننا نحن نحن إن الله يضفرنا عليكم وإحنا نعذبكم ونقتلكم فتربصوا إننا متربصون كل واحد مريع أنتم ريعكم وش باقي لنا باقي لنا نصر أو شهادة ونحن نريع وش باقي لكم نحن نعذبكم أم لا باقي لكم عذاب أم لا تسلاموا وعذبكم ربي في الآخر يعني كلها أنتم كلها خزارة ونحن كلها ربح قل كل أنفكوا طوعا أو كرها لن يتكبل منكم إنكم كنتم كوما فاسقين يقول نفقاتهم هؤلاء ذي ما بهم إيمان إذا ما بإيمان ما عمل أعمال مقبول قال له أنفقوا سواء فبسوا حين يقول أنفقوا طوعاً يعني سواء فبسوا طوعاً يعني دون نرزمكم ولا أنفقتوا بإذن كيف يعني لأن بعض هؤلاء المنافقين دين بقب احيانا من غير يجي لهم الرسول ويامرهم ليليه اراء او الناس يقولون لنا الناس ان يزيدوا انما تجئون مؤمن ويعني و... يعني حتى انهئ من على نفسه يعني يخدع الناس يقدرون دم المؤمن هذا ما هنا فعله يعني ما يشيل ثوار ما يؤمن ما بيصدق ما قد كد... ما قد تاكد ولا قد ايش دخل النبي هناك جنة و... يعني ما كده ايش كده ثبث له الأمر انتحجناه نار فهي رح ينفق لا الله يقدروا مؤمن ولا عدا حدي يعني ويوثقوا فيه ويسلم ايش لا عدا حدي إسلم القاف هذا الطع هذا باجي لها ما ماهو مظلوم وكذلك حين يزمهم الرسول يقول يلا الله انفقوه أمر الرسول بالانفق بيحتاج ينفقوه سواء انفقوا طوعا أو انفقوا كرها ماهو منهم مقبول منهم لأن ما بها إيمان قل أنذكو طوعا أو كرها لن يتقبلنكم مُمكن إنكم كنتم قوما فاسقين قوم خالفين يخالفون الأوامر الله وهذا حتى أيضا هذا فيها مشكلة ايضا حتى على أي واحد يخالف أوامر الله لأن الله ما يقبل العمل لمن متقين فذيه عاصي ما هو نافع مثلا مثلاً قدر أخذ حد الغير وبيروح يصدق ويسوي ما هو نافع سواء صدق طاع ولا كفر هو في مكان ثاني لأن الدين إذا ما بيصير ما بزبر يعمل بعضه وخل بعض كل لازم يجذب ضروري ليه أنت في الدين كل إذا فرقت عن فيه يعف أرثك جريمة واحدة من الجرائم كفي لا بيدخلك جنّم ما معك الا توبة وأنداه مريء ما هو زابر يستمر عليها وتفعل جريمة مثلاً إذا أحد يفعل فاحشة زنا لو بيسويه ما يزوي من فعل يقربان ما هو نافر هذه يأخذ حق الغير لو تقرب أيه يقربان لا بيتركع طول الليل يعني ويصوم عمره كله وليله كله بيقومه ويصدق بأموال ويزويه وأهل حق الناس ما هو نافع. ما هو ساب الله كله في داوحة فاسك خارج عن عمر الله ما هو مقبول من هذا العمل ما هو جلب لك السواب كيف يبنك سوابه وبعد خرج جهنم إنكم كنتم قوما فاسكين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارمون قالوا ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم هذه السبب في أن ما بتقبل أن ما به إيمان هذولا منافقين نافعين إيمان ما هو سائر ما قد ينفرد بجنة ونار وجب يلجأ لها ثواب كفروا بالله وبرسول ولا يأتون الصالح لهم كسال إذا يصلي يجي في الكسل ويهما يقول إنه ما بيرى فيها فائدة ما بحس فيها فائدة ما بقدر ما بيرى أن باجي عليها ها ولا بدر إنه إذا فعلها بايت لم من عقاب كبير ما يوجد أي فائده لا يوجد سوى الناس يأتي فيه يتكسل والسعب في إلا هو حتى إلا هو الحالة فائد ما هو حين بايتروفها يجي تليلة عليهم فالمفروض نحن أكون نتبه حتى في صلواتنا نتذكر إن في في على الله عليها أجر كبير ونعمة كبيرة كل مال عدن فرض وصل لها أنت بيتي معلت ثواب كبير وعجر عظيم كنت افرح كل ما يفتح فادران في الى الصلاة هذا المؤمن ما بيقوله إذا حين بيقوله الربح مسامير الركاب إذا واحد مريء الربح بيشتغل شغل وبيهون جير هذا مهروب لي إذا واحد مؤمن بالربح وداري نباجلة في يستيب اسم الشطر العبادة العباد. مهروب نحن كن اسم الشطر العبادة ونعرف فيها فضل وعجر كبير بلا يعنى يعنى هام من كل عبد لكن الصلاة غصبا يعني إذا ما يستفيد قديم الحذار هم الناس ما بلما نم منها غصبا نم من عنده ما وجال فائدة منها مرة وحنا كنا نتذكر الفائدة اللي تسهل علينا قال وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين ما في صلاة كثيرة ما في ذليلة وما من عمن تقبل منهم قال ولا سون الصلاة ينفقون إلا وهم كارم. قال ما بينفق الله كار. ابن عباد. قال قبل كليسة وأنكر طاعاً أو كارم. يعني بيسبر ينفق طاع. يقول واحد كاف لا. أول مرة قال ينفق طاع والله شر. ذحين يقول ما بينفق الله كار. هذا يفيد أن حين ينفق طاعاً أول مرة ما هوش. نكار. منعرف ما أول مرة في جوب من غير الرسول. هذا الانفاق الضوء من قبل ان يندموه الناس يروح يعني يطوع وحيانا والكر حين يمرها الرسول الله يمرها الناس سيجي ينفق هذا الكر لكن في الواقع كلهم كر كيف كر يعني حين يروح يطوع ويجي في الفاقع يخبر لا لكن ينفق هذا الناس يدافع يظهر للناس المؤمن وخلاجل دافع عن نفسه ويح يعني يطمئن ما علي حيث بلاش له بلايان بلا بل... النفاذ يتهم له بأنه خارج ولا ما مع رغبة بيبديها ويبديه فائد حين يخيها إذاً هو كارث يتل... في سواء هو سواهم يطوع ما يعني نفسه يجيب بي... يحرق على ذاته في الخارج لأنه يراح ما في الفائدة هناك ما بيؤمن بالن باجيها أجر كبير عند ربي ما بلاش يجي ليسلم يعني يجي لي يقدروا أنه مؤمن ويسلم يعني ويأمن نفسه من أيه يعني من المسلمين، إذن هو بيقرأ سواه طائع ولا طائع هذا معنى ولا ينفقون إلا وهم كارهون يعني ما ينفقوا برغبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهك أنفسهم وهم كافرون إذا هم كذا ما بينفقوا أموالهم إلا وهم كارهون ولا بجرم من أموالهم فائدة يعني ما بيستفيدوا منها، يشكي كأن الله بنبهنا، لأن المال بس الواحد يستفيد منه فائدة كبيرة، وهاي الإنفاق فيه كبيرة، هذا من الف... من أكبر فوائد المال، من أكبر فائد المال إنك بيتقرب بيرى الله، وتحصل على سبأ بالخير، وذولاء، هذي ما بيستفي ما بيقبل منهم أي شيء ولا بينفعهم ولا بيتقرب من الله، إذا لا أتقوله. لا عاد تجيب حراكات وت وت أموالا لا ما بيستفيد منها أكثر أكبر الف أكبر فائدة ما توصلوا عليها وهي الجربة أكبر فائدة وهي الجربة ما بيفي ما فيها فائدة ثانيا يدفعوا يدفعوا المنافدين يتعبوا بم... يعني بأموالا يتعب عليها ما مثل المؤمن المنافس حين يجي عدي لك يجي حريق وبدي هالكليه هذول يا قرات البروي بدي ياهم ما هم بالثواب ما ما, ما هو مصدق يعني وجاني وكل ما كل هو يتعذف وحيني أيضا قال اذا فلا تجيبك امواله واولاده ولا اولادك هذا الأشياء يا لا ما بتستفيدوا كان ما بيستفيدوا من لا من الاموال ولا من الاولاد دكتور معهم اموال كثير واولاد حاوا وكثير قال لا لا يجيب يعني يقول يتخيل واحد يقول مثل دوله لا تدري ان ما لها اي يعني تعب عليهم وجده عليهم وحتى بالاي بل, بل بل هي ما صله علي عليها إنما يريد الله يعذبهم بها في في الحياة في الحياة الدنيا يعني بيعذبوا بها هذه الأمور كيف النبي عذبها؟ يجي هو قلنا لكم بدي أموال يجي في حريق ويجي في, في اكتئاب ويجي في رجع هذا من نوع من السالفة أيضا يجي هو خائف على أخوه الماء بشي لابه إمام بالله ولا شيء وعنده الماء بلاهية ولو ما جيه ما من يستطيع شوى خلائف عليها خوف شديد وقلب ونستمع في الكابسة يحرسها وهذا حذف وأيضاً بيجوا بيجوا بيشكار فيها بيشتغل أربع عشرين زاعة مع بوادي إنسان ولا يرتاح ولا يتلذل فيه ما هي الفائدة هذه هي حاجة أي عالوة وكذلك الأولاد ما يسري ربهم يعني ما ربهم على الدين ولا يستحيح ما بايمان ما بلاه يتعلم شيطاني يعني شيطانيه وبايع الدينهم يجي لم مشاكل بسبب الاولاد مشاكل كثيره بسبب الأولاد اللي معدم عنه ان يربهم ولا يوجد عنده ايمان اذا شيء قلوبهم وأيضاً بيجوا بيجوا خائف عليهم ولا يحتاجوا ويحتاج يجمع لهم الأموال ولا بيسمنا لله ولا يحتاج الأموال و... حتى يعني نفس الأموال لاجل الأولاد فإذا يسببوا الأولاد والأموال بيسبب لهم عنا مع أن المفروض أن يعني الإنسان يستفيد من الأموال والأولاد في حياته وفي اخره وكان الاستفادة في الآخرة هي هي هي الأحسن للإنسان إذا واحد يستفيد من الأموال في انه بيبيينفق في, في سبيل الله ويعطي لله في يجمعها كل هذا نفسه الآخرة ذه وفي الآخرة نباتية مستمره ومضاعفه وش وفاق يستمر عطاء زاي يعني سعطاء عطاء كثير هذه الفائدة الكثيرة. والاموال والأولاد يستفيد منهم واحد إذا افرحهم جاءهم مؤمنين يستفيد يستفيد منهم لو ما بدل الدعاء الدعاء له والأعمال والقربات قربة الورد يعني ما يتكبل القربة إذا كانت من الورد لأبي يعني ما عادوا إذا قالوا إذا مات الإنسان ما عادوا يقبل يعني ما عادوا يقوموا بعمل له الله أبناءه، ما قالوا ليس إنسان إلا ما سعقل من سعى قالوا الولد ينسى أبي، بين تف واحد بالأولاد وبالأموال بالتقرب إلى الله، في القرف من الله، فهؤلاء المنافقون خسروا المخلات، لا الأموال ولا الأولاد ما بلبيل معناه، كل يجي المؤمن بيتعب ويعاني ولا لا يستفيد، كل يجي المؤمن يتعب وهو بيحتاج يحروج بي. لكن ما تعبه مثل تعب المنافق وإذا يستفيد أيضا بيتقرب به إلى الله وجيل فاجع قال إذا فلا إنما يريد الله أن يعزبهم بها في الحياة الدنيا اذا كافي عزب الله بها في الدنيا قال وتجد هذا انفسهم ومقابلهم وجد هذا عنفزهم ومقابلهم كأنها تتدب الأموال هذه والأولاد بالنسبة للمنافقين إنه يبقى على القفر إلى أن يموت. وجاهز فيها خسارة ثارهنا بعدها اذا بيتسبب له العذاب في الدنيا أو عذاب في الاخره وتسبب له عدم ايه عدم الفلاح وعدم الاهتداء لأنه بيجي ومقت يعني يجمع اموال مثلا بيجي مهتم بالاموال والضرائب ولا ما بيفكر في الاخره ولا بشئها كمان وكذا الا في الاولاد يدور لهم مكاني يجمع لهم المال ويجري لما يموت ما عاد في اطراق ما قدوا أجف ما تعرف ربي ولا قدوا أهتدائي للحق إذن هذه الأموال والأولاد قد تسبب إلى أنه موت هو عادي وهذه أجف كافر وهذه قال إذن فلا تعجبك اموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويموتهم كافرين وعجل الأموال هذه ما خلقهم فرصة يرجعوا إلى ربي يرجعوا إلى الحق واليحلفون بالله انهم لمنكم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون قال بيحلفوا بحلفوا بالله يعني بالله يعني كذا يعني المسلم اذا بيقول والله حلفوا بالله يفضحهم الله يعني ان مثلهم يعني مثل مين مثل مين بيقول والله ويحلفون بالله انهم لمنكم منكم انما منكم ومنهم مسلمين وما هم منكم فالوعاد ولكن إذا الله بيتحلف قال ولكنهم جوم يفردون الفرق والخوف قال بيخافوا بيخافوا من المسلمين لا إيش كانوا يدرونهم كفار ولا منافدين إيش يقوموا عليهم يقتلوهم ولاي هذاهم بيجي ويظهر الإسلام ويت... ويتحلف ويجي يظهر استفادة المسلم يقول والله فاحتفن الله. حتى قال يحلفون بالله ما يشيل الحين قال يحلفون بالله يعني بيروي إنه مسلم ما, ما بعد وإنهم أسكن حتى يقولون لا يرسم بالله لأنهم لا تميزوا بالله الكفار ومنهم من يرمزك في الصدقات فإنه عطوا منها روح لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون يشترون بيخافوا من المسل من المسلمين هذا المسل المسل المسل طبعا كان في عهد رسول الله إن جابت به انتثر الإسلام والدين وظهر الحد وذي ناس احتاجوا يظهروا الإسلام بغير قناعة إنه ما نفاقا وكان الخوف على أنفسهم وعلى أموالهم لخبر الله بهم قالوا يتحلقون هم مسلمين ومنهم من المسلمين ومهضوا ما بلا خايفين هم مسلمين ولا لو يجدوا ملجأاً قال ملجأ حاجة تنقذهم ما في علا جبل ولا حينت واحد قوي ولا ذا ما عم حال ولا ولا عم منجا عدم منكم ورأي أو, أو مغارة ولا مغارة أم أماكن آمنة؟ المغارة أنها النفق أو الغارة ذي بيقول في جبل مكان آمن يعني لو يستطيعوا يأمنوا منكم ما عمون إيش؟ ياهم ثمين لو يجدون مريان يعني مو يعني حاجة منقذ لهم وحاجة تحميهم أو مغارات أو الغارة ذي بيقول في الجبل أو متداخلا ولا قال متداخل يعني قالوا مكان ما تسير تدخل للعصبة هذا مدخل قالوا الدخل من مكان يعني دخل ما دخل للابتعث من غيره يعني كان بدي المكان ما يسير تدخل للعصبة ما عدا حد يسوي يعني يجي عليه من يعني من شدة صديقه هو أيه صغار يعني حتى ما حد انتبه لم لا حد يدخل في المكان او مدخل اللي ولل لو يلقوا مكان يعني لولو لو اليه وهم يجمحون كلمة يجمعون يعني معي ردهم رأي بيقولوا فرس جموح جموح فما تخبل مع ذلك حساب السري ماسكي حتى ذي بيقوده مع فضيله بيقولوا جموح قال هؤلاء لا يلقوا من جاء منكم من يربو صلاة ولا وهم مجمعون يعني ولا عم من ردهم رأي بسرعة يعني فيهم هلا وخاف من المسلمين وما ظهر من هذا الدين إلا إيش من المسلمين ولا من يفروق غيره ولو مع مكان الجواز له ولا نقولهم من المسلمين هذاهم يعني طبعا على أموالهم ولا فرقا يجيهم القوم الرجال إلى بلادهم لكن عد أموالهم لو باجي و من, من ردهم ولا دين ولا ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بعضهم بعضهم هؤلاء المنافقين يعيبوا رسول الله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فالصدقات حين قسم الصدقات والغنائم إذ, إذ افتلتوا فيه ويدمه هذا معنى يلمذك يعني يتكلم فيه بتنجس نجد في رسول الله ومنهم من يلملزك في الصدقات ويعيب رسول الله ما هو اللي يلنه يعني مع مسألة يعني مع اشكال ولا اتهم رسول الله لا ما بلا جن ما هو بلا جن يعني ما بلا مصالح لهم خاصة يذم رسول الله في رسول الله قالوا منهم ما يلملزك في الصدقات في عن إبر رسول الله في الصدقات ما يلنا رسول ما أن افترق في الصدقة قلنا لأن أخطى في توزيع صدقه لا ما بلنعاش حين ما يجي لهم شيء في ثلاثة رسولة قلنا الدليلنا لو يجي لهم شيء ما من خلق ما ما عمنا في ثلاثة رسولة لو يسويه ما يتو فلذا قالوا منهم من يلمذك في الصدقاء فإنوا اعطوا منها ربو فإن لم يعطوا منها إذا هم يتخطوا إذا عفوا لهم ما تقل قالوا ما أنها مجاعة لو يسويه ما يتو وإذا ما قالهم شيء قالوا ما أنا ظالم ما بيعدل أعدل هذا كيال ابن ذي ذ الخويسرة قلنا صفات المنافقين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبيقسم الغنائم وقال اعدل سر على جفاء يعني جفاء في في فيها يتكلم مع رسول الله هذا الكلام قال رسول ويلك الله يحكي. من يعدل إلا ما عدل إذا ما أنا عادر من هذا يعبد يعدل يتهمني أشبه الجار لكن قلنا لكم هذا ولا ما بيجي فيني من جيمان ما بيجي هذا ذو الخويسرة خي... رجع ظهر ظهر فاقه رجع بعد زي قد تكلمنا من أعرفهم مرة رجعي الرسول أمير المؤمنين كان بكثر الخوارج خرجوا ناس على أمير المؤمنين في بعد بعد أولاية أمير المؤمنين فترة عندما قات المعاوية ورجع وقف القتال ورجع خرجوا ناس على أمير المؤمنين من أصحابه ناس ما فيهم دين فالواضح من الأصل لا يتراءوا يراءوا هؤلاء مثل هؤلاء المنافقين منهم هذا هذا ذي اجتهم رسول الله ذو الخيصرة او ابنها كان فيها الخوارج وقد اخبرها الرسول صلى أخبر الله عليه وعلى آله امير المؤمن كان ان في الجاي يخليوا عليه ناس وبعي ذا تلهم ويبتلهم وفيهم رجل يعني يده هو كثدي اذا يعني بيقول اذا ايه اذا مدها واحد امتدت واذا خلتها ترجع يعني فيها كحالة متثدي وعندما قلت لهم الرسول عمير المبين قلت لهم الخوارج قال دوروا هو دوره دوروا ما لديه دوروا ثاني مرة ما لديه قال دوروا ثالث مرة كان كان ما لديه قال ضروري تلقاه ولا تلقوه قد أخبرني الرسول بذلك والرسول لا يقول إلا حق وهذا من إيمانه إيمانه أنه ما قال به رسول الله أنه لا بد أن يقع مهما كان يعني كان في إيمان يعني يجيني فحثوا قال قلبوا مرة لبيوا كوم لبي قلبوها قلبوها في واحد الله يذكره فيها من الزهد ثاني وحلمة كما يمطوها وجاك دين زالهد وفلتها ورجعت وهذا ظهر أنه هو, دي هو دي كان هو قال رسول الله هذا الكلام الذي كان بعيب رسول الله الذي قال اعجل ووراك لا تعدل ما أنه هو لا ابنه، يقول ذل خواصرة. قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخض. يبين لك من إن انتقاداتهم على ال... على الدين، ما هو لا لأجل مصالح ذاتية، ما هو لأجل إيش لأجل النقض بها وخلافها للحق ولا أن بها جار أو نحو بينه قال إن مذاجهم شيء، قال قالوا كيهم وقالوا جد، وإنما جاء لهم شيء قالوا بس لا يجي من والمؤمن ما المفروض يهوا كذا إن جال الشيء قال مذعن الناس وما جال الشيء قال لا ولو أنهم رضوا ما سأهم الله ورسوله وقالوا حسب الله سئتين الله من فضله ورسوله إن الله راعي المفروض المؤمن يرضى ان جال الشيء يرضى به وما جال الشيء بيقول الله بيقفي لي الله يعني الله بيعصيني وأنا راغب إلى الله وبس ما هو يفتكز وهكذا حتى في جزمة أرزاق منهم من يستهم الناس حتى يعني الآن إذا واحد بيوزع ماله وما جاء وبه واحد ما جالش شيء ما فلان فصل ما منه ولا ذا ولا مجهش اللي ما حب وإذا حبلق دويس ما وش الدين الذي حبلق لك والذي ما وإذا ما حبلق فصل قال يجوا براء أنها مثلا ح طب يوم هذه لا كل يوم هذاك كنت قبالي اجعلها خلاص انها انا ابا كيف خلاص جيد ومدري كيف وان ما عطا فرجل يعني خلاص بات تخرجه من الدين هذا بعض الناس يعني بنلاحق حتى فينا في الوقت احنا بن يعني بنتاسف جارات واحد بيعطي ناس ويخليني بنتاسف لكن المفروض اني ارجع الى ربي ولا عزه اباوم نفسي وارضى الله الله كريم وباي يظهر الله ما كتب الله من هذا الباب باجي من باب آخر ولا الله ما علم ما في هذا خلي ولا أكل أمر إلى الله وأرقد إلى الله نعفيني وبس ولا آخذ في نفسي على هذا الشخص كده ولا تبه ولا قمت فيه وافت إنزين كده يعني خصل ذميمة يكفينا ذم لها أن الله ذكرها في منازل هذا ذهب لها عزب حين يقول إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا ما سطل ولو أنهم رضوا ما الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الله من فظهر الله يعوضنا لا يجبنا إنا إلى الله راغب نحن فأرغب إلى ربي وراغب في خير ربي معه إله نعم هذه الحين الصفحات مئة وستة ثلاثين سورة التوبة آية ستين سوره ستين سورة التوبة صفحة مئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصدقات يقولون والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل الله من الله والله عليم حكيم يقولون قال الآية يقولون قال ومنهم من ان الله يقولون ان الله يقولون عليه الله يقولون عندما ما جاء له كما جاء له خلق تكتل وما فضلنا أن من ما هو كذا يعني أنه أنه لا عد أنه يرضى ثم يعني ما حصل له سوى حصل لكي من الصدقات وإذا ما حصل لكي من الصدقات يرضى قسمه من الله يعني ينتظر العيات من الله حق بعد هذا ذكر الله حدد المفروض ان الصدقات يعني ما هي يعني يعني نظام اين تصرف الصدقات هنا المراد بها الزكاه قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الصدقات ما يعني المفروض انها يعني الزكاه هذا بيقولوا مصارف الزكاه توضع انما يعني فقط هؤلاء لهؤلاء, لهؤلاء الثمانيه فقط هؤلاء مصارف الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء قالوا هذه ما معناه هذه ما يملك إلا الأشياء الضرورية مثل البيت واللباس والل... ولا يملك ولا يملك نصاب ولا ما قيمة نصاب الأشياء الضرورية يعني ما يملك نصاب ولا ما نصاب ما عدا إيش الأشياء الضرورية مثل البيت مثل الـ يعني ال مثل الـ البيت الـ الـ الـ السلاح يمكن إذا هو بيت يعني م يعني مصاريف البيت يعني أشياء ضرورية بس مثل أساتذة البيت هذا مستثنى له إذا هو بملك أكثر منها ودوقي مثل هذا ما هذا ما هو في هذا الفقير المسكين قالوا عدها جد من الفقير يعني ما بيملك ولا حتى المستقلات قد ما بملك بس مرة ولا ما معه بعض يعني ولا حتى المستقلات ما بسيك ملك. بس هذا فقير المسكين الفقير عاد لا هو يعني عدها زيادة الفقير والمسكين وعدها يعني كأنها هو زيادة على المسكين. إلا ذي. إنه بولد صعب إنه هو هو الفقراء والمساكين اللي قال يخدم على زيادة استمامة صح هنيجي بالداخل في الفقراء ويقول والمساكين يعني عاد هنزيادة يقول عطى والعاملين عليها وذي بيعملوا على على الزكاة بيجمعوا الزكاة إذا مثلاً يوزعوها ونسجلوا ونحسبوا هذا العامل عليها بعدين يمكن يجي لما يصير من الزكاة طبعاً من الفقراء بيقول لا يكون بشرط أن لا يكون هاجم على الفقير وكذلك المسكين العاملين عليها كذلك لا يكون العامل عليها هاجم من هاجم فلا تعلمه الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم إذا الفقراء هذا واحد والمساكين اثنين والعاملين عليها ثالث اللي بيقول الناس تغلب في جمع الزكاة وتوزيعها وتصريفها واستهابها هذا و... يعني هم مصرف المصارف بتاعه صحيح صرف الزكاة نعم نعم شيء من الزكاة والمؤلفة في قلوبهم أيضا المؤلفة قلوبهم يعني ذيهم ضعاف العافل إمام، فأسفر هبهم الإمام من الزكاه، الإمام من هبهم الإمام من الزكاه جل يتألف قلوبهم، يعني نجليهم يسترضيهم، ونجلي ينفعوا إذا باين يكون فيهم نظر، التعليف إذا باين يمكن يرجع من المصلحه مثلاً بهناس باي زعيم كبير إذا جال من الزكاه إذا جاله مال بايكم مع المسلمين باين ينفعهم. هنا بيفتح طعام الزكاة لو لو نفس لما هو إيش ما نسمع المؤلف يقولون يعني لما إيمان يقول يعني الفقير مؤمن أن يكون الفاسق لا يقوم الزكاة إذا وفاتك لا أعطى وكذلك المسكين والعامل قال، لكن المؤلفة قلوبهم سهل له وفاتك إذن، المؤلفة قلوبهم، المناسب بهم ضعف الايمان الإيمان وبيعطيهم الإمام لأجل إن فيهم مخرحة في يعني مخرحة عام مهل الدين يبين فرد الدين ولا يقوموا مع, مع الأجل، مع الإمام ولا نحوه، قال سهل، قبلهم من الذكاء هذا ورا بيسموه المقلب أقول لهم فإذا هي إحدى المعارف ربما أنها هوازم يعني خذت فن صرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أموال طائلة الأهل ل لمعاوية بن أبي سفيان يعني الآل أبي سفيان والناس يعني يعني ما يعني ما ما يعني ما يعني النبي موضوع إيمانه الإيمان لكن طرف الهم رسول الله لا علم إيش يقومهم على الإسلام ويعلم يبتنعوه ويسيرجح الهم ويخلحوه هذا لم ينقلبها قلوبهم أعطاهم أعطاء كبير حتى يجد من معاوض إذن والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب أيضا والذكاء أيضا والصدقات في الرقاب الرقاب يعني فيه اعتاد الرقاب كان يجب عبيد والسيد يكاتب عبده يجب عبيد مكاتب يعني مكاتب؟ يعني اتفق العبد هو سيده على أن العبد يعني يحصل مبلغ معين يسلمه إلى سيده في عدة أقصر ضروري يعني مثلا السيد يقول خلاص يقول للعبد اشتغل وحصل ليه مثلا خمسمائة ألف في كل انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد حث على هذا تجد من تجد انك تجد يعني كون انك تجد لا تجد انك خير انك تجد انك والمكاتب هذا تجد قال تجد من تجد انك من الذكاء ويقول المكاتب تجد انك في انك تجد انك تجد حتى يتم يعني اعتاد هذا معناه في الرجال يعني وفي اعتاد المكاتبين قالش والمال في قلوبهم مو في والغارمين والغارمين هذين اللي يجمعون ديون كذلك أعطاهم الزكاة هاي يقول واحد المبكرات فقراء بعده لا أعطيهم يعني ديهم زيادة نبيع قل زيادة على الفقير ما بيعطى إلا أقل من النصاب، الفقير يعطى أقل من النصاب، ما بيتبرع يعطى فقير نصاب، لكن الغارم بيجلز مهجان، يجلز مهجان كثير ويجوز فقير، فأيضاً يعطى من الذكاء، يعطى اللي إيه يحاول يساعده في تسديد الدين، له أكثر من نصاب، والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يعني والمجاهد في سبيل الله خذار هذا يطاع من مال الزكاه يعطى له مال لشتري السلاح يعني في سبيل الله الى في سبيل الله يعني يعطى له مال لشتري السلاح ومانه ونفقه هذا وال... كلهم مقدار من الزكاه وفي سبيل الله وابن السبيل وايش يعني ابن السبيل السبيل هي الطريق وابن السبيل يعني المنقطع هذ ابن الطريق كان مقطع يعني اذا واحد مسافر مسافر وفي الطريق ما عندنا مهمل ايش ماله ولا ما معماله في الطريق وايش تيجي يوصله هدفه فيه ابوله من الزكاه يعطاه من الزكاه هذا ابن السبيل يعني المسافر لو كان غني وما ماله عنده ما مهمال عنده ما جه يتصرف فيه ماله ماله بعيد وما جه يتصرف فيه فهنا يعطاه من الزكاه هذا يقال لها المسافر ابن السبيل يحضر هذه وصله ولكن يزيدوه على قال وابن السبيل هذا اذا مصارف الزكاه يعني الصدقات المرادفه انها الزكاه قال فريضه من الله الصدقات لهؤلاء فريضه من الله فرض من الله اذا لا احد ينتقد ولا احد ينعيش في هذا الامر لا يكون أحد إذا ما جاء الله يقضيه هناك قانون محدد من الله وشريعة شرعها الله وفريضة فرضها الله يقول الله عدى حديث يتنقد على رسول الله ولا على الإمام فريضة من الله والله عليم حكيم الله هو الأعلم بالمحتاج من, يعني من غيره وما أثرح الناس وما ينفعهم وحكيم ما يمكن أن يأتي أمر إلا فيه مصلحة وتصرف جوه من أثر للناس ومنهم الذين يؤذون النبي او يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوا ان كانوا مؤمنين الم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذرون منافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهدئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الباطلون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب, عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أهد منكم قوه وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بيتكلم الله عن المنافقين قال ومنهم ولا في السابقة كثير ما في منافقين قال ومنهم الذين يؤدون النبي يستلتوا في النبي يعني يقوموا ينقصوا فالنبي في يذموا فيه وقالوا وقالوا قالوا لهم الناس اسمع رسول الله هذا الكلام باي بي يعني عندما يسمع الرسول باخبار يعرف انكم تتكلموا بهذا الكلام باي ايه يعني ما ساكت المسلمين ما ساكتين قالوا الرسول هو هو مسمع يعني من جاء ضحك على هو اذن يعني بان من هذا الكلمه مصدقنا كانوا بيقولوا كذا يعني في الحين يقولون إنهم مبعك الحين يقولون إن نهج باصدق بان هبل الكلام مسأن هذا كلام المنافقين بذمه ورجع إذا حد قال لمبتل وقال ما يعني في ما بينه بس ناسه وقال بعضهم قال قال بعضهم ببطل ولا يسنا رسول ولا أدري قالوا لا ده ربان رحمه الله ما ما وصدقوا كذا وصدقنا الخير هو يعني بسمع من جا هو اذن يعني بيسمع من جاء ما, ما بيبري ما بيعرف كأنهم بيقولون هذا قال يعني ذنم رسول الله بأنه اذن حين بيسمعهم قالوا انهم بيسمعهم قالوا باي تذللوا وباي يصدقهم يعني باي يقولوا مسكين بيصدق ويقولون هو اذن يعني ذنم الله قل قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمنوا للمؤمنين فالواضع انه اذن يعني عندما يسمعه يسمع الخير يعني فيه فائدة لهم لان عندما ينقل عن احد من المنافقين انه تتلم بكلام يعني سيء او كلام يعني يؤنب عليه ويضعها الرسول يتكلمه ولا لا ويجاع يعتذل يقول لا ما فعلت ويصدقها الرسول فالواضع نعمة له حين يأخذ رسول الله المنافقين وينكروا ويقول لهم الرسول ثابت ويسكت يعني الرسول بيتغاضى ويسكت لهم قالوا فالواضح انه نعمة لهم وهم يعني بثر يعني بذم الرسول حين يفدقهم والرسول ما بلا ما يشتي ايش يعني كان يشتي ايه لما الفرصة لانه يعني ما الرسول ما بيدري ولا بيفهم هو داري لكن مدامهم قد يقولوا ما احنا بفعلنا كذا وبينكروا وخيرا بيقول خلاص يتقاضى ما انه قد يصدقهم فليش بيتقاضى رسول الله لجلهم رحمه بهم يعني لجل انه اذا واحد منهم اذا بيقى احد يرجع يصبر فيما ما بعد الطريق مفتوحه ما جوا قال قالها رسول الله لو جاء واحد واعتذر الى رسول الله وقال الرسول الله ما بلا انت كاذب يعني أظهر حقيقته برجع يجيب الكبرة ما عاد يجي ثاني مرة هاش ما عاد يسكر له شئ سبق لو يشتي برجع يصلح نفسه ما عاد يصلح نفسه. إذا الرسول هو يقول لي خير لكم يعني فائدة لكم ان يكن يسمع ويسكر وهم يجعلها اذن من رسول الله قل هو اذنوا خير لكم يؤمنوا بالله للمؤمنين. يؤمن ويؤمن للمؤمنين بالله يؤمن يعني المؤمنين يعني يعني ما بي يعني, يعني ما بي حا يعني معهم لما يظهر بعض الأخطاء. للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم فسروا رحم اهل منكم منكم ورحمه لهم لأنه يتبرى أذيق الدائس لأنه يعني ذي تعيش مع النبي ومع الإسلام يجع يكتنع كثير من ما يقولون يجاد يجع ويعرفوا ويضفع الرئاش من خذ يعني يتوبوا ويعملوا ويخرصوا العمل لكن لا أذيق إليه ويجبها الرسول هو كان يقوم على واحد ويقول لا أنت كاذب وأنت كذا خلاص ما عمل جافيه ويقول ما معد الناس نفذ بقيل ولا أحد عامل بكلامه ولا ولا والذين نذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحب أن يرضوه إن كانوا مؤمنين هذا عادة منازل إذا أنسب إليهم شيء ينكروا ويحلفوا بالله جل جل الرسول وجلال المسلمين يرضى عنهم وهم في الوادع المفروض أنهم لا يحاولوا إنما ربي يعني بعف على المعصية وبيجي ينكروا ويحلفوا إنما يرضى الله ويرضى الرسول ويرضى المسلمين قال المؤمن المفروض لو ما مين فزقنا ربي ما يرضى المخلوق يرضى ربي ولا إيش أهم من إرضاء الرسول وإرضاء المسلمين لان إرضاء الرسول افلا ما هو إلا ما بلا ربي هذا يرضيهم الله ورسوله هذا هم يحلفون بالله لكم يرضوكم تمام صح يعني يريد الرضا منين لكن وين اخذوا منهم يتحلفوا يريد الرضا منين والمفروض انهم يرضوا ربي ورسوله اكثر مما يرضوا منين والله ورسوله حق ان يرضوه ان كانوا ممن لهم يصد حاولوا ان, إن يرضوا ربي إيه هو ذي رضا كيف يرضوا ربي ما هو كيف المسلمين لكن ما منين ما لو آمنوا بالله وعرفوا وعرفوا بهناك سأبوا إجابوا صدقوا انهم حالوا ارضاء ربي وأكثر مما حالوا ارضاء الناس ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم ما قد عرفوا أن يحارب حارب الله وشاك الله وحده فإن له يحاد الله ورسوله فان له نار جهنم يعني مصيره في نار جهنم خالدا فيها نبيت خلد دائما أبدا ذلك الخديو العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قالوا كم في خوف خاف المنافقين بيجينا خوف لا يجي ربي ان اذا اصبحهم لأنهم ما هم يعني بالوضع ما هم مؤمنين ما بلا بيو الناس واظهروا اسلامهم ودينهم وإيمانهم كما خلوا لحالهم استهزاوا برسول الله واستهزاوا بهذا الدين وضحكوا عليهم يعني ما فيهم ايمان قالوا في خايف الذي اجيب ضحا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم بيظهر بيلاحظوا اشياء وهذا من دبورهم انهم يعني عرفوا ربي ان يدري بل أسرع. ويذكروا ما في النفس وما في القلوب خاشا ربي لا أفضحهم يعني انك دم هنا شيء ما يتعنى حين خافا ربي لا يقبض جديد في قلوبهم ويجرى الله يجابه الإله القذق والمفروض أنه إذا نعمله يعني عايش النميع من وصد. هذا واحدها وكاد بيحذروا بيحاولوا أنهم لا يظهروا بعض الأفعال بعض الأفعال ضطلوا منها والبعض التساطفات يتركوا هذه الجلة ربي لا أفضحهم لكن هذا أيضا من غفلتهم ولا المفروض انهم اذا بد ربي يدري بذيء قلوبهم بدهم يحذروا ولا ما يحذروا هو الله عالم قل استهزئوا ويفعلوا ما اردتم ان الله مخرج ما تحذروا يعني لا تحذروا ولا تحاولوا تحتاطوا الله يخرجك ما تحذروا يظهر للناس نفاذكم وكفركم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَالَ مِنْ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ إِلَى رُبَمَا إِلَى ثَبُكٍ وَالْيَعْنَافِقُونَ جَاءُوهُ مِنْ خَارِجِ الْبِجَاشِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِحَالٍ بِسَعِيدٍ سَلَّمُوا قَالَ وَهَ اشترينا إحنا بعضنا فرما يعني سبتري شيء ولا هذا ما بلا مجابر ولا بشيء يعني يعني إيش إنكار ما ما بشر به الرسول من الناصر قالوا هم معه جايشين ما, جايشي ما بلا الحين يقول بشحب وما يعني مجابر وهذا في كلام رسول الله فيستهزئ بكلام رسول الله ويخرعون من كلام الحين وازم بالناصر هذا بما بينه والله أخبر نبيه بهذا جوز عليهم. قالوا له ما قال قال قال لهم قالوا ولا ان سعتم إن لا يقولون انما كنا نحظوان قالوا المبلغ عم بتكلم انت يا بارك الله اياك ان الوقت هذان هو يعني بنتكلم كلام عادي الوقت ويقوله ولا ما يعني ما بشي هنا ما حولكم اصلا قل ابي الله وآياته ورسوله يعني قال له يعني كأن الله يشتينهم لله بل كنتم تستهزئون بآية الله وبكلام رسول الله وتحخروا منها وتجعلها من ما يعني حديث للسخرية قل أد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يعني ما أرضي يخذك الكلام حين قالوا بلا كنا نخوض من العب كان قال لا كنتم تستاذئوا كذا كيف أنكم تستاذئوا يعني وتلعبوا بإيش في آية الله في كلام الله ورسوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا اعتذروا قد وضحت كفر قاد قد كفرتم يعني قد ظهر كفركم بعد إيمانكم بعد أن كانوا بعد أن ظهروا الإيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يعني عاد باب التوبة كأن الله يقول عاد باب التوبة مضبوط فذي توب ونعفو عنه إن عن طائفة طبعا ما يمكن نعفو عن طائفة إلا ليكتب فأيش فنعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين يعني اللي يكتب بأيش باي يعفي الله عنه واللي ما يكتب بأعذب الله لأنها إيش كانوا مجرمين فعندما قال إن نعفو عن طائفة طبعا أعراض ذا بالتوربة لأن واضح إن الله ما بيعفي عن العاصي إلا بالتوربة واضح من آيات أخرى نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وأيضا حين كانوا عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لأنهم استمروا على الإجرام وإيش ولم يتوبوا منه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني كان المنافقون طباعهم واحدة، وقصة لهم واحدة مشابين في إيش في ال... يعني فيه ال... في الخداع وفي الغش الكذب وفي, وفي ال... يعني وفي الحيانة. بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بيأمر الناس بالمنكر بالأشياء اللي فيها معصية وينهم عن المعروف والأشياء اللي فيها طاعة لله من الحين ايه الحين جو الناس يروح يروح واحد يصدق ولا يعول يساعد المسافين ويروح ينهوا بس نجح صلطة بس ندري في يعني في المدينة لو لاحظنا قلنا لكم المدينة استقبلوا المسلمين المهاجرين من مكة بإيش سقبر يعني عجيب شاركوهم في الأموال واسوهم وتعاونوا وتعاونوا وياهم ورجع ما ذلها ما يعني ما رضي أبو لحات وعاد إيش بعد بينها الناس يقولوا لا أبو لحات هي ولا هذه يرفضها يعني بينها عن المعرض لا على حد يصدق لا على حد يساعد على وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم ما يده ولا نسوا الله فنسيهم يعني ابتعدوا عن الله وينهمكوا في معاصيهم والله يعني نسوا الله ما بيفكروا في ربي في أكثر يعني في أعمالهم ما بيفكروا في ربي بي في حياتهم وفي عملهم ولا في وادي ربي ولا في حاله فالله نسيهم يعني لما نس الله نسي الله نسيهم يعني ما يتعلم الألطاف ولا يقول ترجعهم وتهديهم وذلك بسببها. بسبب غفلتهم وابتعادهم عن عن الله وهذا يعني هذا يعني خطيره الذي ما يجهو حول ربي اللي ما يذكر ربي بيرجع ما عاد يذكر ربي فالمفروض ان الواحد يذكر ربه وينتبه انتبه لربه ويطيع ربه قصر لو اشتغل لو ما عمل لو ما كان يقعد يذكر ربي وانتبه له فإذا فاذا انذكر يعني ربي ما عاد يذكره من مره ما هو داري واهل وظل اما اذا ربي ما عاد يجي يفكر طريقه الهداه المنافقين هم الفاسقون قلنا رفع المنافقون يعني الذين زادوا في الايه في يعني في الفساد عندما يغفر الله الكفار والمنافقين بالفساد يعني كأنهم زادوا في هذا الأمر زيادة يعني كبيرة وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم مش تهم جدا الكفار الله وعد المنافقين والمنافقات والكفار لا يقدرونهم إذا بتظهروا الإسلام يقدرون زياد وما على يمشي كلهم جدا الكفار تماما بل عادهم أشد وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارة نار جهنم خالدين فيها بايدوا فيها عيش مخلدين يعني ما يمكن يخرجوا منها هي حسبهم هي كفايتهم وما يعني يعني, يعني لا ولعنهم الله ضردهم من رحمته ولهم عذاب مقيم وبايجي عذاب مقيم يعني مستمر يعني كان في هذا يعني بزيد الله اسلوب التهديد لهم والمفروض أن إذا, إذا عجب فيهم يحاولوا أن يرجعوا وربما هذا أيضا من, من لطف الله ورحمته أنه يتهجد ويتوعد بأشياء كثيرة لما يقول يعني النار جهنم خالدين فيها هي عذبهم ولعنهم لله ولهم عذاب مقيم قدم خالدين في النار ويعذى عذاب وعذاب مقيم وقدم مترودين لا تعنا الله بنئيه بيزيد الهم بيشدد الهم يعني بيوضح الهم خول جهنم وشدة العذاب إذا هبا يمكن ايه؟ يرجعوا الى الحد قال هذا الله قال وعد الله كالذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا لانه يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من عذاب ان يكون هناك من يجب ان يكون من يجب ان من يجب ان يكون هناك من يجب ان من من يجب ان من يجب ان من يجب ان يكون ان وعادي بيسخر من آيات الله والله ما هو نافع عليه إسلامه هم الذي ذي قبلهم ما بلا قالوا هذا بيقولوا بيقول يقال فيه إلتفات يعني إلتفات حول الكلام من غائب إلى مخاطب هو بيتكلم عن المنافقين ضميرة الغائب بعد الله المنافقين والمنافقات المنافقين بيتكلم عنهم على غائبين عنهم غائبين واليا قال كلذين من قبلهم فحين بوجه الخطاب انتفت الى صيغه الخطاب قال كالذين من قبلكم يعني يا منافقين يعني انتم ذلك قبلكم من الكفار انذارين من الكفار قبلهم وانهم هاركين قالها انتم منهم ما هناك لكم انظاركم للإسلام كالذين من قبلكم كانوا أجد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم استمتعوا بمرذاتهم في الدنيا وجعلوا نصيبهم وجعلوا ها الهم الأكبر وراء عتب على في الاخره فاستمتعتم بخلاقكم، فاستمتعتم بنصيبكم بالدنيا. كم استمتعوا بخلاقهم ويش ولع وزيت والآخر؟ يعني استمتعوا بنصيبهم من الدنيا وتركوا الاخره هذا رجال الكفار الذي قبلكم. وانتم مثلهم؟ استمتعتم بخلاقكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم؟ وخذهم كل الذي خاضوا. يستهزؤ بعيات الله، أن تستهزؤ بعيات الله. إذن مصيركم مدلهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم قال قال الكفار ذي قبلكم حبطت أعمالا في الدنيا يعني ما استفادوا منها في الدنيا ولا استفادوا منها في الآخرة حبطت يعني اعمالهم كلاشة هالكة منتهية في الدنيا وفي الآخرة من منتهي في الدنيا يعني انهم بي, بي... يعني الله عليهم من ينتجب منهم في الدنيا، ما رضى الله العقاب عنهم في الدنيا، لأنهم ولا أطام مسكين، ولا تصدقوا، ولا ساعدوا الفقراء، لأن كان بيجيهم يعني إيه نجداء وكان بيجيهم كرم وكان بيجيهم ساعد هالمساكين، قال هذا أعمالهم كلها أعمال الخير، ما هي حدثت في الدنيا وفي الآخرة، كلنا يعني حبيب في الدنيا يعني ما هذا نافع في, في الدنيا. لانه لانهم عذبوا في الدنيا ما نبعث في الدنيا وكذلك بقى عذبوا في الاخره فهذا هلكت في الدنيا والاخره هذه الاعمال في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون حذرهم خاسرين هذه لديهم يخسر في الدنيا والاخره ما بعده الا يعلمنا بقى الذين من قبلهم ما قد عرفوا عرفوا اخبار اللي قبلهم قوم نوح يعني نبا قوم نوح قصة قوم نوح وشجالهم وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات لا يستعرفوا قصص هؤلاء هذه الأقوام كيف أنهم عيش كيف أن الله عجل لهم العقوبه في الدنيا وكيف أن النباة يجبهم أيضا في الآخرة فالمفروض أنهم يستفيدوا ويجعلهم درس الهم وإيش ولا يسوهم مثلا لكن يخوضوا في آيات الله يستهدوا مثلما استهزعوا ولا مثل ما كفروا ولا يقدم الدنيا مثل ما قدم هؤلاء وأولاء قال قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأسحاب المدينة والمؤتفيكات أتتهم دولا كلهم أتتهم رسلهم بالبينات فرفضوا رفضوا وأنكروا وكفروا فأيش فعاقبهم الله فما كان الله ليظلم امم قد ما عاقبهم حكم عليهم بالعش بالنار ما كان الله ليظلم ما هو ظلم من الله ولكن كانوا انفضوا ما بينهم هذيك ولا ما انفصلوا ومن الذي جانا اراهم حسين بان اتخذوا هذا الطريق لان الله جعل كل واحد الخيار بين يختار طريق الخير او طريق الشر الطريق اللي باجي له فيها عقاب في الاخره ولا باجي له نجاح في الاخره فهذا الإنسان ذي بيختار إذا هو ذي بيظلم نفسه. هذا ذكر كثير من أوصاف المنافقين ورجع بيذكر بعدها أوصاف المؤمنين. كيف الفرق بين أوصاف المؤمنين والمنافقين؟ بيجمع. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض. بيجمع أصحابه. بعضهم أصحاب بعض بينفعوا بعض ما الآخر. بيتعاونوا فيما بينهم. يحب الخير لبعضهم الاخر الآخر. ما قال منافق بيمنع الناس من اعطاء الخير للناس بي... قال المؤمنون المؤنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويتموا بالصلاة يقيمها حلق معهم في فلات المنافق مل توند يقيمها يعني يجيبها صلاة كاملة كاملة بشروطها وبكاملة الفروض ويجيبها إيش أيضا يجي في خشوع وتوجه إلى الله. ومحافظ على الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاه هو الواجب واجب جمع يعني ذكرهم الله ذكر عدة خصال يعني كأن إقامة الصلاة هذا نموذج للعبادات العملية اللي فيها عمل يقيم الصلاة إذا بيجم يفعل الأشياء الواجبة لأن هذا ذكر كأن هذا أهمها والمؤتون الزكاة يعني الأشياء الماليه يلتزمون وعسون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إذا أمر الله ورسوله بشيء شيء أطاعه ما بأيه يتخلفوا عنه ولا بأيه يرفضوا بالرسول الله أولئك سيرحمهم الله هذا الذي بأيرحمهم ربي كافيرا بأيرحمهم يعني سيرحمهم في المستقبل يعني ينقذهم من جنة وهذا أكبر رحمة ويتخلهم من جنة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هو القوي والقادر ما حد يهد له وحكيم يعني بيزياج كل على حسب وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات هذا الذين مؤمنين والمؤمنات قال وعدهم الله جنات الجنه قالوا المكان ذي كثير الأشجار حتى كان الشجر بتغطيه مع ب... يعني ما عاد ترى الأرض مغطى بالأشجار يعني تلمس جنة يعني مغطيه يقولوا ده هنا جنين لأنه مغطى فالغفل والجنة البستان ذي كثير الأشجار ما عاد ترى واحد لا يعني إذا أحد يفضل يجبهم مغطي إلى الأرض فكلمة جنة يعني فيها أشجار كثيرة كثيرة بتغطي الأرض هذا وعد الله المسلمين وهذا أحسن شيء يرغب فيها الإنسان مكان مليء بالأشجار وفيها المياه وعد الله قاله المؤمنين المناس جنات تجري من تحتها الأنهار أحسن حاجة يرغب فيها الإنسان ويرتاح لها أماكن خضراء كبيرة يعني يعني, على يعني مدى وترك كلها حضار وصاع وجو صافي والمياه تجري من تحت من تحت هذه الاشجار المياه نقيه صافية قال هذا بيكون للمؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار ما يحتاج لاي اهلا الشجر والله ما يحتاج لاخذ يزكي ولا يسبرجي ولا يعمل اي حاجه خالدين فيها وهذه الجنات هذه الاماكن العجيبه الجميلة قال النبي يتخلد فيها قدامي ومساكن طيبه وبيله مساكن يعني بيوت للمؤمن مساكن يعني بيوت طيبه يعني من احسن ما يكون في جنات هذه من أحسن ما يكون حتى يعني ما يمكن يعني أحسن بيت الآن تراه على وجه الأرض ما هو شي بالنسبة لها لأنه مذا حين لو يتعنقوا البيت ويحاولوا به يجعلوا فيه مثلا إما بلاط ولا ثليوس متريكيب ولا من ولا يحاولوا إزانقوا ولا زينة ولا تشكيل هناك يعني تلاحظ كل الأحجار هنا هذه بستعملها بجي غالية كل ما يعني كان البيت أضخم كل ما يعني أو كل ما كانت الحجارة أغلى كل ما كان البيت أضخم. هذه ك... الذي في الجنة قال بع ح... ال... يعني ال الحجارة هتك البيت يعني هي إيش يعني من أغلى أشياء يعني مثل إيش الحين تقول كل... مثل اللؤلؤ مثلا مبني باللؤلؤ وبالإيش بالزبرجد يعني بأحجار غالية ما من الناس الحين في مثل حيرة هذا البناء حتى البيت ويجوه خارج كم يوم داخل في يعني بيجي جميلة إلى ابعد الحدود والله سبحانه وتعالى ما يمكن إيش ما يهو عادي عن شي وحذد إيش يعني حتى من تتاعب بنت, بنت بات تدبلها ناخد لجناف ورجع تروح لك بيت ولا بيت جاهد معذها نعمة جاهد على هذه نفسها علامات يعني على ما تتمنى طيبه يعني تكيد رتاح على ما في نفسك دل الحين ما يمكن في الجنة في الدنيا لو يجي وما يجي يجي لو على ذي اذا إذا هو مع مال ومعهندرياج وم باقي يحتاج له ناس, ناس ويشتغل ناس وكذا ويسوا ويتابعهم ويشتاج له هناك تبقي جاهزه قالوا الحين قال عدة دي جاهزة ما عادت نسوي ولا هاي ما عبها أي ثعب هذا مساكن طيبه في جنات عدن في اماكن يعني في يعني في بساتين العدن قال معناها عدن يعني اقامه او خلود جنات عدن يعني يقول مزارع وبساتين اقامه او بساتين خلود ما تنتهي جنات يعني ايه يعني, يعني, يعني هذه المساكن ايضا بس يقعد دائم لا يتخرب ولا ياثر بشيء ولا يضر به لان حينما ما يمدح لنا شيء كما تدمع الإنسان حاجة ويجب مرتاح في هذه الجر يتمقص عليه ذا الحين أنه يدري أنه برجع تمحك عليه وخاير لا تمحك عليه أول شيء خايف لا تمحك عليه ذا الحين وزاني جيني خاير لو أنه برجع تمحك عليه بعد بحسنه تمحك بحسنه فارغها إما هذا ما يحدث عليه باستمر قال, قال المساكن هاتف الضالية في جنات عدن جنات خلود وبقى ورضوان من الله أكبر عم عم رضوان من الله ان الله يرضى عليهم وهذا عندما يكون المؤمن عندما يرى ان براعه عظمه الله زياده فجن ويلاحظ الملك العجيب والاشياء العجيبه هذه من الله ويزيد محبه لله ورغبه إيه يعني وحين يدري ان ربي راضي عليه قد هذا شيء يعني حاجه اثريه الحين اجى كما الملك راضي على واحد ولا دروا من الملك مرساه الواحد يمدحه يروح له مكانه مع ذا الملك راضي عنه ولا حين جد مدحه يعني أنها مزيهة له وحين يعني ايه ملك الملوك والخالق السماوات والأرض وخالق الجنة والنار يفراضي عنه بعد ارتاع هذا يعني هذا المعنى يعني الإيش هذه الصفة. فأنت افتح الزائع أبلغ الراحة نجيب أن يصل الإنسان إلى جمة السعادة حيث يدرون أن الله راضي عنه وأيضا إذا قد رضي الله عنك ما يعني بأيش ما يعني بأي تحصل لك يعني كل خير فإذا ما هو يثل إليك إلا كل خير ولن يثل إليك أي مكروض ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا هو فوز عظيم ما بعده يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أعناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما أليئة. يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهدهم وقاتلهم وحاربهم بكل الطرق واغلب عليهم واغلب عليهم في, في, في التصرفة معهم يكون غليظ وهذا المفروض أن المؤمن يكون تصرفاتهم عليه مع المنافقين ومع الكفار يكون غليظ جاهن، وماواهم جهنم، وعجب هذا هذا بالنسبة في الدنيا في الأخير ومصيرهم إلى جهنم، وبعث المصير، وما أسوأه، ما أسوأ يعني المصير أن يكون جهنم، يحلفون بالله ما قالوا، هنا قالوا أذنا إحدى الغزوات هذا غذت تبو. وتكلم الرسول والآيات نزلت في المنافقين يتخلفوا وذمتهم ذم كبير الآيات ورجع بعض, بعض المنافقين حاضرين واحد قال اسمه إجلاس يتكلم قالهم أنا ما كلام ذلك كلام إذا بيقول محمد إذا كلام محمد صدق فقد قلت إحنا شر من الحمير إحنا أفصل من الحمير ما إذا قد قال إذا كلام محمد فزي. لأن كلام محمد بيتكلم في أشرافنا وسادتنا هذه في... هي بقوا في المدينة هذه ما خرجوا الناس بقولي تعذروا قالوا مسادتنا واشرافنا في إذا كان ما يقول محمد فيهم حق فنحن يعني الحين نقول أشرم الحمير لأن هذا هم كذا موصوفين بهذا الصفات ومسادتنا وأشرافنا وعمان و... فنحن أفضل من الحمير لا يتبعون السيد والكبير فاسر الله ولا والمواطنين اللي المشتر ذات هذا هذا أحد المنافقين يعني يحتاج على كلام الله وعلى وصف الله وصف النبي لأجم المنافقين أحد المسلمين اسمه عامر قال أنت شر من الحمير وما انت قالوا انت الحمير محمد صادق وانت شر من الحمير قالوا اذا هو صدك وانت الحمير يعني ينكره وينشككه في كلامه قال له واحد من ذلمين قال ها الله كلام النبي وكلام الله صدق وانت صد انت شر الحمير على ما ذو أنت فرجعش وكأن وصلت القصة الى رسول الله فانكر يعني خبر الى رسول الله فالذى المنافق الجلالة انكر قال ما قالش وحلف حلف انه ما قال ذاك الكلام لحين اخرج المسلم ذا الذي قام عليه قال يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا هذا اذا نزل الله بتبرئه هذا المسلم وبان وبتحقيق على هذا الشيء تحقيق الجنب والجريمه على هذا المنافق فليحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر يقول ذا هو صدق يعني ما هو صدق. كلام الله وكلام رسول لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم هذا كفر الحين يقولوا كذا ذا هو صدق يعني ما صدقوا ما كلام محمد صدق ولا كلام الله صدق قالوا كفروا بعد اسلامهم وخبر الله فلاح يا سيد قال وهموا بما لم ينالوا قالوا يوسف الواقع قد حاولوا انهم يفعلوا اشياء ما تمكنوا منها حاولوا ان يضروا المسلمين حاولوا ان يضروا ان يفعلوا اشياء وجرائم ما تمكنوا منها هذا اذا من يعني هؤلاء المنافقين حاولوا انهم قاعدوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وما استطاعوا وسكت الله لما يعني ما يتكلم الله وفي هذا قال الأخبر الله يعني فضحهم قال وهموا بما لم ينالوا يعني ارادوا أن يفعلوا شيء ولم يستطيعوا يعني هم مجرمون وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما ندموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله والأمر الغريب إن ما معهم ان ينسكدوب على الدين ولا وشي عيبوا الدين على الا حاجه واحدة ان نداغلوا هو ولا وهذا فيه يعني يبين شده نعمه يعني ان المفروض ان ينعم عليهم يعني المسلمين وينعم عليهم رسول الله بالمال ويغنيهم من فضله يعني ان ما ويغنيهم يعني الله ورسوله من فضله يخلوا يصلحوا, يصلحوا في ويغيروا وهذا الكريم كذا هذ اذا اعطاه شيء ملك قلبه أما اللعين الذي لو شيء معه ما بيبالي ولا ينفع في الشيء والذي يزداد لعب وقال وما ندموا يعني ما عاموا ولا محموش ينتقدوا على, الـ على, الـ على الـ الإسلام حتى آخر منه وحتى يتصرفوا هذا التصرفات وما نقموا إلا أن اغناهم الله ورسولهم من فضله يعني بئس الجزاء ما محموش يقولوا ما بالله عند أقلهم ربي ورأيش وأنعم عليهم يروح شوى وكذا في يعني في بي بي بين كفروا ببين بي أنهم المفروض أنهم كانوا إن إن يشكروا الله على النعم هذا ينعم عليهم وبدلا من يشكروا الله على النعمة إيش كفروا ويستهزوا بآيات الله قال وما نقموا إلا ان أغناهم الله ورسولهم من فضله فإن يتوبوا يكون خير الله إذا بدهم يتوبوا قالوا أفضل لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما حتى مع ابصر رحمه الله كيف النبي يتيح الفرصه لو وصل الانسان الى ما وصل فاذا عبده يتوب بعد هذا كله فان يتوبوا خير الله واحسن لهم افضلهم في دنياهم واخرتهم وان يتولوا يرفضوا ويبقوا على, على عنادهم على كفرهم على نفاقهم يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخر وما لهم بالارض ولي ولا نصير ما عاد احد نافع لهم في الارض صاحب ولا من ولي ولا نصير ما عاد احد نافع لهم الله ما عاد احد نافع لهم الله بهم ويعذبهم وما ولا عد حزم صاحب الهم معهم اي واحد بينفعهم ولا معهم اي واحد بيدافع عنهم فما لهم في الأرض من ولي ولا نسب هنا قالوا أنه بعدها هذا المنافق الجلاس قال خلف لا يتوب قال ما بدك قال الله يتوب لكم خير اللهم قالوا تاب من ذلك العشر مما قال قالها صدق انا قلت كذا لانها انكر وحلف اني ما قال وجاء نزل الله مظهر نزل هذه الآية قال هاخد لقد يعني ما قاله فلان يعني أنا جوز جوز ما أدعى فلان ووأنا الآن أتبع الله وقدم لي الله توابعه إلى هنا وعليكم مدرى أتكلم هنا آه 76 من سورة التوبة 119 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وأجواهم وأن الله علّم الغيوب في هذه الآيات يتكلم عن المنافقين. قال ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنا صدقنا كان يعني بعاهد الله أنه لو يعطيها الله لو يرزقها الله أنا باصدق ويعطين يعني باصدق وهو قالوا حاطب ثعلبة في الحاضب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ثعلبة وقال يا رسول الله ادع لي قال الرسول يدعو لي بالرزق قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جليل يعني قليل تشكر عليه خير من كثير لا تطيق شكرا قال احسن لك جليل وتشكر الله عليه خير من بلاك كثير ما تشكر ربي عليه قال يا رسول الله, على رسول الله قال يا رسول الله يعني عاهد ويحلف أنه ما, يعني ما ينقص من الحقوق أنه ما انه يعني باي يشكر الله عليه باي ايه باي اعطي دعا دع رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم له بيترد فكان معه غنم اول يعني كان في المدينه ساكن وجاء معه اغنام زادت اغنامه كان بواضب على الجماعه والجمعه جاء لها اغنام كثرت اغنامه ما عد وسع في المدينه خرج من المدينة بجل قثرة أغنام الله لم استري يواظب على الصلوات ورجع كان عزبين لحق الجمعة قثرة الأموال وخرج بعيد ويحتاج له مكان لحاله. يعني قد أغنام كثير وذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله بالرد. ثم بعد هذا ترك الجمعة والجماعة وهكذا ابتعد عن الدين وعن الله إلى أن أرسل الله حتى ذات يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله المصدق ذي بجمع الزكاة أرسل إليه فيحصلوا الأغنام ذي معه وخبروا كم عليهم الزكاة قال أما هذه فقال ما ذكدي جزية يعني جار ما كذا بيقول ما ذكدي جزية كيف وصل الحارب فلما قال ما لك دي جزيه قال, قال دعوني أفكر أرد لكم خبر بعد ما أرضي الديم الزكاة مقدية واحدة مقدية واحدة ونسي اليمين الرسول صلى الله عليه وعلى لا قد عرف فتركه بعدها عرف ندم على ذلك ورجع إلى رسول الله ما أرضي الرسول صلى الله عليه وعلى أله قبل منه ف يعني واستمر عليها يعني قال ما عدى قبل منه زكاة لا رسول الله ولا من بعده حتى طور حتى مات فهذا بيقول ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا عهد الله بي بي بي بي يعني الالتزام بأنه سيتصدق إذا آتاه الله من فضله ولنكون لنا من الصالح لأنه بايت وزر بايت صلح ويزبر بايت صالح والنبي يستمر على الصلاح معه يعني لأنه كأنه يقول إن المال ما هو مخرب له والنبي يصير يصلح نفسه والنبي مع النبي يساعد الناس والمساكين ويصدق ويقوم إيش من الصالحين يعني يقسم على ذلك فلما أتاهم من فضله بخلوه به يعني ما عاد إيش ما عاد يصير يخرج اللازم خلي ما يصدق ويطوع ما عاد يصير يخرج اللازم وتولوا وهم معرضون وتولوا ايش ورفضوا الانقياد واعرضوا ايش عن, عن الله ورسوله في هذا اذا يعني البخل وحب المال زاد فيه ولكن المال اذا زياده المال والبخل هذا بتسبب ايش والإعراض عن انه قال قال ايش فلما اجتهم الله يظهر بخل وتولوا بخلوا بالاجل بما جب... يعني ان يعطوا ما اوجب الله وتولوا وهم معرضون تولوا رفضوا وهم معرضون عن عن التعالم... عن تعاليم الشر فاعجبهم نفاقا هذا هذا التصرف منهم البخل والتولي والاعراض اعجبهم نفاقا يعني اعجبهم يعني حصل لهم بالعقبه نفاق يعني سبب انه يجي لهم نفاق ويستمر فيه نفاق إذن كأن أفعالهم هذا بخلهم وحبهم للدنيا وإعراضهم عن الله عن الله ورسوله وتوليهم عنه هذا خلّ جعل أي على النفاق يدخل فيهم هذا معنى فأعقبهم نفاقا يعني دخل النفاق بعد ذلك ترتب على ذلك أن زرع النفاق فيهم هذا الشيء جرع فيهم النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم يعني تمكن في قلوبهم يعني حتى انغرس في قلوبهم إلى يوم يلقونه يعني إلى أن يموت هذا إذن يعني ما شكر الله على النعمة التي أعطاها هذا قال فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بسببه بما يعني بسبب بيقولوا بسبب ما أخرف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون إذا بسبب خلف الوعد وبسبب الكذب وصل إلى هذا الحاله إلى أن استمر تمر النفاق في قلبه حتى يعني حتى عمل ويعني مصير يعني أتود مصير سيء هذا اذا يعني كان فيه درس للناس انها قد يعني يحاول انه يرضى واحد اذا ما قليل يرضى به ولا يجو مع واحد رغب في الكثير ربما يعني انه او, أو على الاقل اذا طلب اذا طلبت من الله الكثير وما اعطاك ربما يكون لك مصلحه يعني يبقى معك ذلك يعني اذا كنت متقي لله متزم بما امر الله تارك لما حرم الله وطلبت طلبت في الدنيا فالله قد يعني اذا كان فيها مصلحه لك بيحققها لك مصلحه لك يعني زياده في دينك وان جعلم الله فيها ايش انها بتعود عليك بالايش يعني انها بتخرب عليك قد يمنعك قد يمنعك اذا الانسان عند احنا دائما بنسال الله انه يزيدنا لنا ونشتي ونشتي كذا كانها الفكره الانسان يشتي مال ويشتي ويشتي يشتي انه يعرف واحد ان ربما ان اذا ما حصل له مال او اذا طلب اشياء وما حصل له ربما ما فيها مطرح حاله فناكم يسخط واحد وي يعني يعني يتدمر وما يعني بقى في حاله اما يستجيب الله له لان الله بي بيستجيب لها الأحسن له يعني يظهر لنا من هذا الحالة كما كان فيه يقول النباي صدق النباي بيسوي كذا ورجع ايه عندما نعم الله عليه أخلق ذلك ورجع زاد النفاق فيه ووصل يعني تمكن حتى مات حتى ايه يعني يعني اصبح من أصحاب النار وايضا الكذب والنفاق يعني الكذب بخلف الوعي وما يقولوا ايه بيزيدوا يعني المعاصي المعاصي لا يتهان واحد يعني حتى هذه الأشياء دي قد يتهانوا فيها الناس الكذب في الحديث بعضهم بيكذب عندهم استهلاح لا احرجوه الله بيعتذر لهم بعض الركذ ولا في مواعيد يخلفها هذا الأشياء يعني بتبعد عن الله بتبعدك عن الله حتى أنك تصل إلى درجة أنك بتتمادى في معاصي أخرى وترتكب معاصي أخرى. لما يبدأش مصيرك أسود مصيرك جهنم. بسبب أشياء تراها عند بسيطة. معنا الكذب ما هو بسيط، وخلال الوعد ما هو بسيط. فقال يعني نفهم هذا أن بسبب إيش؟ ما قال إيش؟ بما أخلفه الله بما أخلف الله ما وعده وبما كان يكذبون. لأن أخلف الوعد مع الله وإيش؟ وكذبوا. إذ ما قالوا باي صدقوا. وبايكلوا من الصالحين مكن النفاق في قلوبهم حتى ماتوا على ذلك ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب عندما يتحيلوا على ربي وما عم ذالين ربي يعرف سرهم ويعرف نجواهم ويعرف كل شيء في نفسك ولا به إلى قليل من الناس ولا يعرفك كله لأنه كان كان يجب بيتكلموا في, في الصدقات وفي الزكاة بفرضها رسول الله طلبها الله بيقولوا بدي جزياه ويتكلموا عنها وفيها هائجور ويتنقدوا دار أن الله بيعلم سرهم ونجواهم ويعلم كل شيء ولا يخفى على شيء وأن الله علم الغيوب الذين ألمزون المتوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم هذا السفاهه اخرى ايضا كان المنافقين قال يعني كان بهم كثير من المسلمين يشجعوا في الصدقات ويؤدي الصدقات بسخاء يعني قال واحد كان ما ثمانيه الف اعطى نصحاء صدق نصحاء وترك نصحاء ورجعوا وظهر الله أولا الله ورزقه مال قالوا ان بعد ما مات جاءوا نصيب إحدى نساء كان أر... أربع نساء نصيب إحدى نساء يعني ما نصيب يعني يعني نصيبها من المال من النجد ثمانين ألف م... كم الثمانية ألف مثل مثل مجرد درهم أو دينار كم الثمانية ألف نساء قال صدق بن الصف وخلى أربعة صدق باربعة وخلى أربعة قال ورجع قالوا زادت ما الله حتى انه قالوا بيحسبوا بعد ما مات يتكلمون مع زوجاته ثمانين ألف يعني ربع السموم ربع ثمانين ألف كلها فالله بيوسع على من أعطى قال هنا إذا كان هنا الناس يصدقوا بشخاء وناس كانوا معهم يعني مدهنين كم شيء واحد قال بيشتغل طول الله ما جاء لا فاعل يعني 2 8 صدق قال واحد قال واحد لي واحد, اللي واحد... واحد عند الرسول قال ما بلاده ولا همان هنالطول الله الصدق بو صاعل, صاعل لأيش هؤلاء المنافقين يعني يزعجهم هذا التصرفات حين يروا ناس بي ينفقوا و ناس بي يساعدوا المساكين وناس ناس لله هذي يبين كثير قالوا هؤلاء عندك يعني بيتهمهم قالوا بلا امرأة بيتهمهم برية و هذي يبين فتقلل قالوا هذي عندك الله ما الله غني عنه أصطاع حظه ومش باي سوي ما بلا يشتي إنما الناس يهبون يعني بيقول ما يجئ مستر الله يهبأ في يعني بتنتقدوا على إيه؟ على المسلمين. قال يعني هذا معنى يلمزون يعني ينتقدوا ويذمهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين حتى متطوعين يعني ما هو لازم عليهم. بيصدقوا بأشياء ما هي لازمة. قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. بيذموا الذي بيتطوع في الصدقات. والذين لا يجدون يعني اللي بيتطوع أو بصدق والذين لا يدون إلا جهدهم وذي ما يدي الله شيء بسيط يعني ذي بدي جهده ولا بيذمهم فاتخرون منهم سخر الله منهم سخر الله من هؤلاء المنافقين عذي بذموا والمسلمين والمتطوعين يعني والذين يعني يطول جهدهم ولهم عذاب قليل يعني سخر الله منهم كأن معنى سخر الله منهم يعني انهم إيش مقابل سخرية سينسخير الله منهم مقابل سخرية سين إيش الله منهم وما اهتم بهم بل وتركهم ما عجلهم العقوبه ما عجلهم العقوبة في الدنيا وتركهم وما لهم حتى يكون ايش يعني مثل عقوبتك عليهم حتى اذا بدوا على تلك الحاله برجع كل ما ليش بدوا على تلك الحاله دا جاي يعني زادة معاصيهم والله بيعاجب على كل ذلك اذا كأن الله بيعيش يعني حين يفرقهم الله وأيضا هذا قلنا لكم من, يعني من الغضب الذي الناس يفرحوا به يعني ذي بيع معصية وما يجي لها عليها يرتاح وعندهن ما بقول ولا بشي حين يرتاح هذه مشكلة يعني بغضب من الله يفعل المعصية ويرتاح بإطمئن فهذا يعني انجبه غضب من الله عليه لأن المؤمن إذا فعل المعصية بيجي فيه اضطراب ويجي فيه حاجة كأنها فطري من الله بيجي لك ترجع بيجي للمؤمن يرجع ويصلح نفسه بيجي له نفسه يرجع لا يرجع عرض نفسه إلى جهنم لكن أذيك تغضب الله عليه على المعصية ولا عدي بالي ولا عدي بالي وحين الله والله يتركها هكذا ولا عدي له مصائب يخليه فما هو يعني كان الغضب اشتد عليه حتى ذا استمر في تلك الطريق بيجي لكل ما استمر فيها كل ما زاد عذاب قال إذا قال لا يجدون جهدهم فيسخرون ويمسحر الله منهم بهذا ولهم عذاب أليم هذا في الدنيا أمهالهم وثاركهم ولهم في الآخرة قد عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين هؤلاء المنافقين قال لو استغفر الرسول ما هو أي واحد من المسلمين ما هو نافع استغفر لهم أو لا استغفر لهم يعني سواء ولو أنت رسول الله المنافق أديك دو أجدي الله ماردين يدفع الأوامر الله ماردين يلتزم الله يعني لن أي مخلوق لو النبي قال لن آج لو انت سبعين مرة لي يغفر الله لو مرة وما يشتي الله سبعين مرة بس يعني له أكثر ما هذا عدد الله يعني يقول لو استخدم يعني لو الله مرة يعني وش اذا يمتمره ومره لا لا الحين واحد يقول اعتذر لك ما ترضى تقول له تقول له مره ما ترضي يعني لو اعتذر لا الشيء ما راضي ما لو يسوي شيء ما يرضى فالان بيستعمل عدد في حين ما يقول انت استغفر مرة. يعني لو استغفر مرة ما المقصود بالذات يعني لو استخدم كم ان الله وهذا ايضا فيه درس لنا احنا لكن يقول يعني لا يركن واحد يقول دعالي وكذا عنده يركن يركن اكثر ما الانسان المفروض يعتمد عليه عمله انت عملك وذي باظ من لك النجا يقول واحد يدعالك ولا تسفلي ولا كذا ولا هذا ما هو نافع لك اذا ما عايش اذا ما حارث انت في نفسك انك تصلح نفسك وأنك تتبر نفسك ما هنا نافع لك تقول للناس يوم عيد لك هو قال له استغفر لي من الرسول ما عدنا نجد مثل الرسول الحين والرسول الله استغفر لي مئة المرات ما هو نافع إذا ما هنا نافع للإنسان اللي عمله ما هنا نافع له واشي حاولك لك الناس صالحين ما هنا نافع تقول يدعو لك وما فيك أيش سعي نحو الصلاح إذا ما عدت أنك تصلح نفسك وقولوا أنت إذا أولئك كذا بينفع لكن أنت إذا ما بتحاول ما هناك ناقص في مثل هؤلاء قال يعني كانوا يعني ترسلنا إحنا نفهم أيضا إذاك الدولة ما هو ما نفع استغفر الرسول ولا هو ناقص لو يستغفر لهم كما استغفر إذا ما هو ناقص لو إذا أولك الناس جمعه لو إن الله دخلت الجنة ما هو ناقص وإذا ما ناس لهم يعني يطلب إن الله يغفر لهم إذا خان الجنة ما أنت تقولي الله انت أن أن تطلب حد عن الله يدخله الجنة ما هو نافع لك إلا إذا كان بسعي منه إحنا ب بكتير من الناس بيسمع تقول يدعوا وذا ولا يحاول جينا فمريح إنه يحب يجوا ويبقى في طريقة ضيع فضيعه وغفلته المهم يعني ضروري إن الإنسان يسلك الطريق طريق الخير ويتطلب ألا معونه من الله ومن فارحه يبايع الله أما إنه ما يقول ما لا له الله. استغفر لهم أو لا استغفر لهم. ان يكون لك له يكون لك ان يكون لك ان يكون لك لا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ذلك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون اصل الكلمه عند ما يستغفر الرسول ما الله يغفر له هو ما حين حين نطلب إن الله يغفر لنا جنوبنا. ما احنا إن الله يغفر ما الله ما معنى إن الله يغفر يوفقنا يزهل لنا ايش طريق الخير طريق التوبه طريق الصلاح طريق الاستمرار والثبات على طريق الخير هذا معنى حين ما معنى ان الله يقبل لنا وحين ان الله يدخلنا الجنه وحين يعيننا الله ينجينا من النار ما بلا معناه انه نحن احنا نمشي بالطريق بالطريقه ها يعني اللي وصلنا الجنه ما انه يقبل لنا واحنا نمشي في طريق ما هو ما له نفع لنا ما بين فقال له عند الرسول لا لا احد ما هنا اذا ما افرح نفسه فرحا المخلف هنا بمقاضهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم واموهم في سبيل الله وقالوا لا تنذروا في الحر قلنا ارج جهنم شد حر لو كانوا يفقهون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 هذه تعذروا وتركوا الخروج مع رسول الله ودوروا لهم العذار قالهم دولا فرعونهم قعدوا قالوا ها على الحرب والدهر والشدة وفي الاصل يعني لأنه ما بإيمان ما هم مأمنين بأن هناك باجي لهم على الخروج وعلى التحمل المشياء باجي اجر عجر كبير يعني إنهم باي مصيرهم إلى الجنة ومن كل شيء ايش محسوب لهم؟ لان ما با ايمان ما با ايمان منافقين انهم يعني فارحين انهم قلت ايش وهذا قلنا لكم ايضا يعني دليل ان, أن النفاق متمكن فيهم إن هم بالله انهم حفوة حصلت منهم لانه قلت لكم اذا فعل الانسان معسيه و... واستمر وفارح ما... ما جاء فيه ايش طبيعي. كل يعني المفروض إنك ما فعل الإنسان معصية النبي جيله إيش جلد والضرب حتى يرجع إيش فاتو لكن المفروض إن إذا قلنا إذا عصى الله إذا عصى المسلم أو المؤمن إذا عصى النبي في جلد والضرب ما كذا المؤمن شركة لا ما به معصية فما قاعد واحد وذيه متعود مثلا على الصلاة يحافظ عليها على اوقاتها وجاء مرة ما صلى في وقتها ومتعود إنه يصلي فيها في الصلاة في وقتها وتأخر يجي فيه ضيقه ويجي فيه ويجي ويحس بحاجة في نفسه فهذا هذه من الله يرجع عن المخالفة لكن إذا أذي قلنا يقولنا لك مذى بي إيش أذى قد تمكنت المعصية منه وقد ذات فيها واستمر فيها كثير ما عبي بالي يبدوا طبيعي سر حين قتل الناس بعضها منها قتل الناس في حالة أي واحد هذي قتل الناس ليه بقى في حالة لهم لا يسلم وبنات هذا بيجي من ربي وبنات قتلوا قادي قال القتل لا يبتل كم ما قالوا بعضهم يجاكم بثلاث ببا هذا هو لك يعني ما أعرف ما يب حزين ولا غثائهم ولا بيكون في حال الحين ما خرج من رسول فرحوا بمقدام خلف رسول الله أو خلاف رسول الله يعني إن مت كانت المعصية منهم نفهم من هذا ولا ما من فرحه فرح المخالفون خلاف رسول الله وكرهوا يجاهدوا بأنفسهم باموالهم وأنفسهم في سبيل الله وإذا البعض يقول خلاف رسول الله يعني يخرج رسول الله هم يضيعون يخل الله رسول الله يخرج وهم يقعدوا ويفرحونهم وقعدوا مع أخرين نحن لا يقعدون من هذا يترك الجهاد مع رسول الله وكرهوا قال أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ما يشتوى إدوا أموال ولا يشتوى يخرجوا ولا يشتوى نفسهم ولا يبحو وقالوا لا تنظروا في الحر يقولوا لا يخرج في الحر معنا الحماء قلوا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون عاد نار جهنم يشد من ديال الحر يعني التعنم لو بقر ما بيش خمس قالوا الله لو أنتو دارنا جهنم يشد من هذا الحرارة أنتو بتتجنبوا حرارة بسيطة ما هي هي بالنسبة لحرارة جهنم مع أن تتجنبكم هذا بيوصلكم إلى آيش إلى نار جهنم إذن بيقول لهم قل نار جهنم أشد وحرم يعني أنتم باي تشتوا وتسلموا حر قليل بايجي لكم جهنم حر شديد والنار يا حنا ما جد وحر لو كانوا وفقهم لا بيفهموا ولا يعني كان ما عاد يفهموا ما عاد يفهموا والله ليش يعني يتحمل عذاب في الاخر على الاجل لا يجيه حراره بل يضحكوا قليلا ويبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون فهمت هذه يقول لو عندك بيضحكوا يعني هن ما خرجوا وفرحوا وعندهم ما ما في حظ ولا شيء ولا شيء قالوا قال قال هي أوقات قليلة كيف هو فيها ورتاحوا لكن برجع أبوهان ندم وبكاء لا ينقبل برجع يبكي الآخرة ما يذكر قال من يبكوا قليلاً والي يبكوا كثيراً برجع كيف كثير وهذا بسبب ايش بسبب عمل يزعم بما كانوا يكتبون فإن رجعك الله الى طائفه منهم هذا عذ في قدر التبر ما رجع يا كرام قال فان رجع فيرجعك الله الى طائفه منهم المدارجئ خن الى طائفه منهم يعني الى بعض منهم مجموعه منهم ومن المنافقين ان بعضهم كان مع ما منافقين بعض ما شاركوا كانوا كان معذر عذر يعني حقيقي بعضهم كان معذور في ترك الخروج لكن المنافقين الذي كان مع اي عذر فقال فاين رجعك الله إلى طائفة منهم من درج عليهم ثلاثة طائفة من هؤلاء من هؤلاء أذي يش تركوا أذي تخلفوا فاستعدنا نكال الخروج قالوا ها ما نبدي نخرج مثلي مرة مثلي مرة بدي نخرج معك فقل لن تخرجوا معي أبدا قل لهم لا خلاص معن يستيهم تخرج معنا نهائي ولن تُقَاتْلُوا معي عَدُوَا ما مع لا تخرجوا معنا ولا تقاتلوا نهائيا كذلك فضحكم الله وظهر ان من تنافئين ما عني خلاص يعني إنها غنيمة إنه إفضحنا الله وبي ومكعدهم غنيمة قضى من خلوجهم لأنهم لو خرجوا كانوا يسببوا مشاكل للمسلمين ولا من جاء ظهر آيش لفاقهم من الحين قعدوا قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة قد رضيتم أول مرة فيه في الخرق فاقعدوا مع الخالفون قعدوا مع جبائك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبله هذا نحي الرسول الله قال لا يصلي على أي واحد من أفضل وأي واحد مدي إيه ولا حتى يوقف يطنق عند قبله إنهم كفروا بالله ورسوله هذا سبب ما يستأهل الذي يفر بالله ورسوله لأن الإنسان يعبث عنه ويتركه إنهم كفروا بالله ورسوله وما توه منفذيه ويستمر على ذلك إلى أن إيش إلى أن ما يكون ولا تعجب كاموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزعم بدهم كافرون. قال الأموال يقولنا لهم الأموال هذه مع المنافسين مع في السوق يا راكب يسير واحد عليها ويروح عن قديم واحدة عثروا ويجو بدأ مثل حالهم قال لا تعجبك أموالهم وأولادهم هذه ما هي إلا إيش ما إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا هذا بيجي بيعذبهم الله بها في الدنيا يعني حتى قالوا إنما هذا في تقارير حسر يعني ما يشتي الله بها إلا, إلا ما يشتي الله بالأموال إلا, إلا يجلي عذبهم بها قال غلمه إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وعذبها إيش؟ وبسبب الأموال انهم برجعهم يموتوا وهم قابلين وهم على تياف في ما يعني ما الأموال نفسهم نحن نفس الأموال سببت مشاكل في الدنيا قلنا لكم خائفين عليها وخائفين على تلفها ولا عطوه إلى المسلمين دا فيه ومشاكل على الاموال وفي نفس الوقت قال اشتغالا بها الأموال هذا بايقعد يشتغل بماله ما يقبض لا يموت ما يله من ان يرجع الى ربي وان يجزى اعماله وان يحاسب نفسه فان قال وتزهق انفسهم او وما ذوهم كافرون وجذاكم جزوم ايه وهم كافرون يعني اذا ذل كلام باجر الأموال الاموال والأولاد. ولا وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها بها بالدنيا وتزهق عنهم هجومهم كافرون يعني لجال الامور كافر لجال الاموال الاولاد انهم بها مشغولين واكثر وكل وقتهم وكل همهم وكل تفكيرهم حتى ما يجبهم أيش يعني بتسبب تستبق يعني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخر وإذا أنزلت وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القائدين ربوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأموتهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الآن يعني بعض الناس يقدر الآية مثلا في السورة ما بجي ترتيبها على حسب وضعها تستيبها الزمني يعني ما هو أول سورة في ما معنى إذا قرات آية قد آية فإنها الزبان نقراها ما زلت بعدها لا أي صورة تقرأها ما بيوجد موضوع أهل الآيات على أساس إن يعني كل آية نزلت بعد ذي قبلها ما بيجي كذا بعض الآيات مثلاً سيا الآية ظهرنا نزلت قبل الآية الثانية لأن في الآ معذ حين قلنا إنه إذا جاء واحد إذا استأذنوا في الخروج فقول لن تخرجوا معي أبداً غير رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذن وكان الخروج فقول لن تخرجوا معي أبداً لا تربى وإذا هنا بيقول واذا قالوا واذا انزلت سوره الانامن بالله واجاهدوا مع رسوله استاذنا خول الطولي منهم وقالوا جنانكم مع القاعدين قال بس استاذنا يحاولوا ايش بيحاولوا يقولوا يعني يعني يحاولوا ويسلقوا رسول الله ما هذا قبل الآية الايات يعني عزم في البداية كان بيفضل هذا إذا جاء آية وهنا بيقول إذا عندنا سوره يعني آية قرآنية أو آية قرآنية بيتكلم عن بثالة قروض بثالة الجهاد والطوارئ ديهم مكئفين ومسمكينين بروح يتعذروا ويستأذنوا إيه إنما لا يشاركون الطوارئ دي متمكنة دي متمكنة الجهاد اللي كان في الخروج في القتال كان بحتاجه الزواب تحملهم و... والفقير لا يستر لا يستر هذا وذي كذب الفضل حين قال كمان ادرى الصورة فيها القتال هذه هم وما ومعا متمكنين ومتخار يعني في غحة يعني جسديا ومتمكنين ماليا بيروا يستأذنوا استأذن قول الطولة منهم وقالوا درنا نكن مع القاعدين التمكن الزياد يعني متمكن هذه متمكنين مع يعني متنكنين. متنكنين من السفر ومن الخروج بيسافر وقالوا ذرناكم ذرنا مع الرجال استأذناكم منهم مع القاعدين خلنا معذوري قالوا هذا يعني يعني كيف نم بأن يكونوا مع الخوارج قال الله يعني رضوا الأنفسين بأي وأن يكونوا مع الخوارج الخوالف هنا يعني نزاع ما ينزع خالفين يقولوا المرأة خالفة وجمع خالفة خوالف لأنها بتظهر بالناس يعني ذي بتبع... ما يعني قاعد مع خريج كان عن نزوان طب طب بأن يكونوا بأن يبقوا مع الخوالف وطب بأن يكونوا مع الخوالف في على قلوبهم ما عبيهن ولا بباله ولا بذروه اللي باعن فحم وذي بيشرف لهم له له في دنياهم أخرتهم كان طبيعة على قلوبهم فهم لا يفقهون وهذا بسبب عالمهم ومعافيه هذا موقف الذي فيهم إيمان ولا تستطيع يعني ما بلان لكن الرسول والذين يعني كانوا يقول عمن الرسول المؤمنين لا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم أنفسهم جاهدوا ناضلو بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات كان هذا الذي يبين الخيرات لا في الدنيا وفي الآخرة وأولئك هم المفلحون هؤلاء هم المزاعدين يعني هذا هو الفضل الحميد. لا يقدرون ذلك أنهم الفائزين يسلمون من المكاره يسلمون مثلاً ما بيتورطوا في الحرب ما يتورطوا في الشدة في الحرب فكذا. قال الله ما هم الفائزين هم خاسرين في الواقع وهذا ولا هم بهم فائزين هم المفلحون كيف؟ قال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني أجهد الله مثل بده يحافل جناح والمياه تجري يعني حدائق كثيرة واشجار كثيفة والمياه تجري تحتها ماء يعني قلنا لهم ما بيسال ينتعبوا فيه جاهلة تجري من تحتها الانهار غيور ماء واصل اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها يعني يقعدوا فيها دائم ماء ما يفارقها ولا يصيبهم الموت ولا يصيبهم المكروه خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هذا هو فوز عظيم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم قال وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم المعذرون يعني ليه يتحذروا أبي يتحذروا ولا يتحذروا ما بيقوموا بلازم كانه ما مكسر ما بلاذ هذا جاء المعذرون من الاعراب والاعراب يعني قال العرب يعني البدو ليؤذن لهم جاءوا الى رسول الله يعذر لهم في انهم يسبقوا لانهم يقعدوا لا يخرجون وما الذين كذبوا الله ورسوله وهناك ما حد حتى جاءوا اعتذروا ولا خرجوا معهم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 الله لا يكلف من لا إلا وسعها أما يعني هؤلاء عندما يكونوا مستطيعين دمهم لأنهم مستطيعين ولو لكن إذا كان واحد غير مستطيع مثلا ضعيف ضعيف في جسمه ما يتحمل في جوده في آخر عمره ما يجهده يخرج قاسر لا يجهده يجهده قاسر ولا يجهد هذا ما عليه حرج ما عليه إذن ما عليه نبادة ليس على الضعفاء ولا على المرضى والمرض كذلك ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وما ما يجد ما يفك. ما ما قلنا كان كل واحد يحتاج يخرج نفقه ما, هو ما بلا يحكي. بنفسه والبعض يعني يعني أرجو واضح بيجود يعني وكل شيء لا كان كل واحد الجمعة يشيل النفاية كل واحد يعني كل واحد قالها ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون وذي ما ما يلقاوش ينفق ولاوش يركفواهق. قال ما على هذا. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون هرج هذا ركلا معلم هرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا هم خصين لله ورسوله والناس جاددين في طاعة الله ورسوله في كل الأحوال في السر والعلن يهودهم ما بلما من عمل آجر عليهم هذا ما علم هذا. ما على المحسنين من سبيل إذا هم جهاز و يدهم الله يفعلوا ما عليهم من حرج ما الله يمثلف لهم ولا يدام لهم ولا عليهم جي. والله غفور الرحيم ما الله بيغفر ويرحم الذي لديه ما دولة ما ما يستروا رحمة الله ما عليهم إذا كدر الله بيغفر الذي عصي ويرحم إذا مثل ما عليهم ومقدم ناس هم جاي الدين ما بلا يستروا هذا ربنا الضعيف مثل الشيخ الكبير وذي فيها يعني آها ما جهده والمريض وذي, وذي ما جهده ما جهده ينفق على نفسه ما جهده ينفق قلة الموت قال ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا أجدوا ما ينفقون قال ورع على ذاك اذ فانبجا نذ ما معهم ما معهم من الجواب جئ للرسول اي والرسول ما مع شيء قال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم يعني كانه قال وقد, وقد قلت لهم كذا لا اجد ما تحملكم عليه اذا جاؤ وقال للرسول لا لا اجد ما احملكم عليه تولوا راحوا ببكوا بكاء غزير كان رحمة الله ما عليهم حرج كان رحمة عليهم ربي حرج من يقولوا يعني متأسفين هنا يعني يعني ايش فيهم حزن شديد لانا ما يعرفون هنا ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجيدهم إذا إذا أتوكى هنا بيقولوا ما بيقولوا صلاح أو زائده بعد إذا كان قال ولا على الذين اذا اتوا كل تحملهم واذا اتوا كل ما هو اذا اتوا كل قلت لا ما شيء فيهم الذين اذا اتوا كل تولوا الذين اذا اتوا في تحملهم مرضين ظلم تولوا هو تبيض من الدم. اذا جواب اذا هو ايش تولوا وقلت لا اجد ما هو قالنا حاليا يعني كأنه قال على الذين إذا ما أتوا كلي تحملهم وقد قلت لا أجده ما أحملكم عليه تولوا إيه قالوا المعنى ولا على الذين إذا ما أتوا كلي تحملهم لا أجده يعني قائل لا أجد ما عليه تولوا أدي إذا جايو صراخهم أستأنس تحملهم بيتولوا هذا جواب تولوا تولوا من الدم يعني بكاء غزير حتى قال العين تفيض ما قالت فيض الدم من عيونهم ما قالت قال تفيض الدم من عيونهم قال عيونهم تفيض كان كبار خارج عيونهم كان يعني من شدة البكاء قد يدم كان بعد يخرج عيونهم من شدة البكاء تفيض من الدم حدا لا يجد ما يقول هم ما هم يقول في ايش يعني في سبيل الله وشي يعني ايش تصيع يعني يخرجوا لأن هذا لا هذا ما عليهم شيء فيه، علم أي حرج فالله ما بي يعني ما بيكلف الإنسان الا طاقة، الذي ما هو على شيء، والله جارده، لكن لكن وجهه الناسه وعاجم ومتهم بهذا الأمر، والله ناسين غلطه على ربي، يعذر واحد بعد ربي بيعلم كل شيء عن الإنسان. فإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء السبيل واللائمة واللوم على الذين يستأذنونك وهم اغنياء يستأذنون ما جازهم وهم اغنياء ما كن مستطيعين رضوا بان يكونوا مع الخوالف رضوا بان يكونوا مع النزاع وطبع الله على قلوبهم يعني كان قد اصبح في بعد عن الله ومع في مثاله له قد شيء طبيعي حتى كان الله خلق ما كذا يقول طبع الله على قلوبهم كان المخلوقين هكذا ما عاد يتقبل الحق فهم لا يعلمون ما عاد يعلمون وش مخلوقاتهم ولا عدم يقول طبع الله على قلوبهم قالوا معناه انهم اتمازوا حتى كانهم كانهم مخلوقين هكذا كان الله طبع على قلوبهم ولا في الواقع ان الله ما بيطبع على قلوبهم ما في الواقع، ما يمكن الله يطبع على قلبه لأنه يطبع عليه ويختم عليه، ما يخليه يفهم والله ما بي يغلق قلبه حيث لا يفهم، حتى الكابر ما بيغلق قلبه يعني ربي، ما بي يمنع من الفهم يجي من معنى للنعام الفهم وكيف يمنع من الفهم, الفهم ورجع يقول له يلا يسلم ويبعث يبعث إليها الرسل ورجع عاظ به، ذا ما بعله، ما بيفهم، ما ما معنى كذا مابل الله هذا سلوب مجازي معنى طبع الله على قلوبهم يعني كأنهم كدهم مدو... مخلوقين على هذك يعني كد استحال منهم الإيمان استحال منهم التصديق حتى كأنهم مخلوقين هكذا كأنهم, كأنهم فترة كأن ربي خلقهم هكذا من شدة عنادهم واليأذ يعني من ثلاثهم من... من وقبلهم للحج حين قلوا طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون حين جو بتخلق ربي قلوبهم ما عب بإضرابشهم كأنهم يعني مخلوقهم هكذا إذن هاولا قال إنما السبيل على الذين يستعدون إنك هم أغنيان رضوا بأن يكونوا مع الخوالفين وطبع الله على قلوبهم وهذا بسبب أعمالهم تمادوا في الإسيان وتمادوا في العسوع والخروج عن الحق حتى ما عب بإضراب بذيبهم فهم مع أي إرفة ذيهم فهم وذي إيش ولا ما غضن يفكر إن ما إن ما هي يعني إن الجنة هي يعني إن يعني العاجز تحضر ليك النجاة النجاة الأبدية يعني الجنة دائمة وإذا يجهنم عذاب دائم ويرجع في فترة قصيرة ويختار أشياء وصل جهنم أنا ما عاد عاجز مش السبب قال السبب حين أكثر من عاجز ولما ذي يدعف المعافية وذي يرجع ويذل مش مجباية لكن ذي بيش يكسر في المعافية ويستمر فيها بالتأثر فيها لما معي أي كان بدون على ذلك بس كان معبقها يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون كانوا يعتذروا إلى الرسول وإلى المهلمين إلا يشعلوهم حما معهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. لا هذا من هناك قالوا لا تعتذروا هناك من الله من الله فيكم كلام وقال وقال إيه؟ يعني يعني وقال نبع نبع الله من وقال من يعني قد يعني من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من من من هناك من من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك واذا يريد أن يستمر في الظلال فرب يداري هذا معنى هو الله وعملكم رسول الله يرى عملكم رسوله فاذري يسبر واذا يريد أن يسبر واذا يريد أن يعني عزبابة باب الصلاة والتوبة مفتوح يعني بتعتذروا لنا من أفعال وفي الواقع أنكم ما ترقتوا الله يعني ما جاء معكم حيث يقصد فلا عزبابة تعتذروا وقد رأيناه وخبّى ربي كفّيحكم لكن الحين من الان فصاعدا هذه بده يصلح نفسه يصلح ربيه بايغفر له والذي ما بده بده يستمر على هذا الحالة يستمر ربي ما يعاقبه هذا من بما ان قال وزير الله عملكم رسول الله بايدري وش باش يعملوا المستقبل سيراه وقال ورث الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ورجع بعدها بي سبع كلنا على حالنا عمله. كل واحد بسرعه اختار الطريق الذي يشتغل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تخبر لكم بكل عمل عملته يعني عمل عمل نقطة نقطة سأحلبون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ريس ومعواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون قال بيجا يتحلفوا لكم ترجعوا رجع... بالله لكم إذا جلبتم إذا, إذا, إذا رجعتم إليهم إذا رجعتم إليهم لكم لا يعني لكم لا شغل شعر... ولا تفترسو فيهم ولا تقولوا لهم هذا لكم لكم ما هم, هم ربي ولا يعني خايف منهم عصوا والله قال بيجا يتحلفوا لكم ويتعذروا إليكم ناشغلهم بس هم مل... يعني يعني نظرة قصيرة حذر بحزل... يعني لا شيء شيء الأشي... يدري أشي... أشي... ولا بحين وش ما جاء فيهم مستقبل قال يتع قال, قال يتعذروا عنهم فين ترد لا... فقال... قال فاعذروا عنهم قالهم بيح يتحلفوا لكم لكم تتركوهم تتركوهم ما ما وجد قومي لهم حرفو عنهم انهم ريس اتركوهم ولا, ولا قال لا ما عن عنهم ولا ولا يعني لا ولا لا تقولون لهم شيء ما لكن قال فعرضوا عنهم انهم ريس لا تكلموهم ولا تبقوهم هم. اصلا ما هم التوبة. هم ريس، هم نجاة، هم شيء ما عاد يمكن ذي صلاح. ما هو نافع أصلاً للهم والتوبة. الإنسان ذي أذي يشتر منه موقف ويرجاء صحيح. الذي يسي ويرجاء أنه يصلحه يلومه ويبه. ماذا قال؟ لا. يعني ما هو نافع في ماله، ما له توبة. فإن إنهم ذي يعني ما بأمر منهم ولا يمكن يصلحه. ولكن يجب هم يكون هناك افلام من تتركوهم ان يكون ما المفروض ان توبخوهم أصلاً لأن ما يرجع منهم صلاح المفروض ان يكون لمن من المفروض ان يكون هناك افلام من المفروض لهم يكون من المفروض ان يكون هناك افلام ومأواهم جهنم، ما هو نابع بهم شيء، هم ريس كأنهم النجاسة وكأننا فيهم أي وما ومأواهم جهنم، يعني ما هو نابع بهم شيء فيه. مصيرهم إلى جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين، ما يعني ما, بي ما بيتاملوا بسبب الواقع قال بيتحلفوا ان غير بي تعلموا ان يجامعكم ترضوا عنهم ولا تقولوا لهم ما هونه يعني المفروض انهم قد امنوا بالله ورسوله النبي حاولوا ان, إن يرضى الله الناس يعني يرضوا رسول الله ما ولا لازم يرضي الله فهم بيعلموا انهم يرضوا عنهم المفروض ما هو نافعا اذا رضيتوا عنهم ما هو بارك الله يا يرضى الله عنك قال قال لكم لترضى عنهم فإن عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ما هي ذاك الرضواء عن المسلمين الخلاص أمورهم أمور المفروض أن يصلحوها ويحاولوا أن يصلحها مع الله والإنسان والمسلمين ما يمزبرون لكن قالهم ما بيحينوا في ربي ولا حانوا ولا قليل ما بلا يشتو يحلموا يشتو يفزروا يعيشوا في, في الدنياهم وبس ولا حاجة ضبهم قال يحرفون قال لترضى لكن ما أنا فيدرضي عنهم لورضي لو معنا لورضي، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قول الفاسقين وهذا أيضا في ذناع، يعني إحنا حتى في وقتنا الآن إنه ما واحد ما هنا في لكن الناس يرضون عنك نفسه كلهم كيفين عليك مرتاحين عليه مرتاحين له ما هنا في ما هنا في لكن لا يرضى ربي عنك بعضهم يقدر نهذاته في حالاته يحاول يسترضي الناس ويحاول لا تحاول ترضي ربي قبل كل شيء يعني حا... بذلك تحاول ترضي الناس يرضي ربي بس ليس لك ترضي ربي اما أنك ترضي الناس يعني وهمك الأكبر فما هناك في الاخر يعني لا الناس كلهم راضين عنك مرتاحين ومرتاحين عليك ويندعوك ويشكروك وي ويدعوه لك ما هو نافع لك إذا ربي ما هو راضي عنه ما هو نافع لك يهتم يستمع واحد أكثر يعني قبل كل شيء بثلثث مع الله وأن يرضى الله عنه يدري واحد ما هو نافع الناس ولو كلهم رضيوا عنه هذه نذكر من رجلنا أبي عبد العظيم وهو في مرضها الأخير ما ريد إحنا مريين للموافقة، جاء يعني ما شاء الله على قلنا فاتنا، علينا معه قال عاد وقبل معه عذر حتى يذنب ثبال جماعة ووأجره مسح يعني إن الله خرج لأن المؤمن إذا كان بواجب على طاعة لما يرجع منعه مرض من ما ضبط عليها فإن الله بيطلب له أجره لا ميمو أنا ذي على الصلاة مثل ثلاثة الفجر وكل فراس يرتها ويرجعين رض معه يسترخى باي يكتب الله أجر ما ضبط على حل.. جماعة لا ميمو إذا كان بحاجة يفعل شيء معروف ايوه بقى ما منعها منها الله ما عدا الصداع والله بيكتبها لها لا مي شاء الله على ما قال ما انا هيك من ما بعد الموت ما لا قال ما ما شاء الله عليك. ما من ما شاء الله, ما ما شاء الله من يعني ما قال قلت واحنا هون عدنا لان كانت تحبي يلعب هذا ما شاء الله العظيم يعني قمة في العبادة واسل وما يمكن يضر واحد ولا يمكن يشل على واحد شيء ولا يمكن يؤذي واحد كلمه ويتحرى عن الكلمة أي كلمة ودقيق في معاملاته ما يمكن يضر واحد قلنا منك ما شاء الله عليه فوادري وش إحنا مجمعنا هذا اللي إحنا بكر قال ما هو نافع لي ذا عندك الكلام لو كل الناس يقولوا كذا ما هو نافع لي يقولوا ما شاء الله ما شاء الله يقول الناس ينقذ كل مقرن إن برجع يحسب دقيقة بس اني ربي على كل واحد لا اللي جاء جاء لصدمة هو صدق يعني ما هو لا يرضى الناس كل عن واحد ما هو نافع له قال ما هو نافع واحد الله عمله وهذا الايه إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى ما هو نافع قال لا لا أرضى عنكم إذا ما هو نافع على بعض الناس جمعه ولا متداحم ولا أتئثم ولا هي إذا ما شبرنا نفسه. الله يثبتنا جميعا ويصلحنا ويثبتنا على ضاده إلى هنا. الله يهدي. الله يهدي. اللهم اشهد أبي الله الرحمن الرحيم. قلنا صورة التوبة. آياس ثمانية وتسعين أو سبعة سعين ولا هو الأعراب أشد خفرا ونفاقا فالحجم تانسين أعوذ بالله من الشيطان البجين الأعراب أشد خفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما يأنذر الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الآراب من يستخذ ما ينفق معرما ويتربص لكم الدوائر عليهم دائره في السور والله سميع عليم ومن الآراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا إنها قربة لهم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 ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله رفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم عندكم صلاة تعالى إن أجع صلواتك والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 الذين اتهدوا سيدا برارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلبن ان اردنا الا الفسناء والله يشهد إنهم لكاذبون عندكم الذين الذين عبدوا لا تكون فيه أبدا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 الأعراب لكم هم البدن لأصد تلمة الأعراب هي جمع العرب لكن تعملت أكثر ما تشتع إذا أظل في فالمراض البدن هذه حول المدينة وما بيجن في المدن فألهم أشد كفراً ونفاقة إما ما لأشد كفراً لأن أعب بيجعب فيهم جلافة يعادة أن أعب بيجعب فيهم جلافة. ولا بيجعب فيهم التي التي تحلضها أهل المدينة ما راضي في نفس الاخلاق حقت المدينه ولا على اللطفذي بها المدينه والمرونه في جلافة وشدة وكذلك اشدني نفاقا العرب اشد كفرا ونفاقا لانهم كانوا ايه كانوا بالظاهر يعني بيعلنوا الاسلام وي يعني يثبطوا بالكفار يراسلوا الكفار وايه ويعني يعني يعبدوا بينهم وبين الكفار يعني أي عقود تعاون او نحوها يحاولوا يقيموا علاقات مع الكفار مهما يعني ما بلق مطمئنين للاسلام ما بلق بييجروا إذا انتظر والله ف... معهم علاقات حتى إن إذا قلب الإسلام والله هزم باجي إيه معهم علاقات ثانية ومعهم معهم شيء إيه يعتمدوا عليه ما عليهم خطر فأنا بأمنه أي مستقبلهم. قالهم أشدوا كفراً على عراب أشدوا كفراً وعذروا الله لا يعلموا حدود ما عن الله وما أولى وحذرهم لا يعرفه حدود ما عن الله ولا يعرفوا الشرائع ولا تفاصيل الشريعه الشريعة لهم بعيد بعيد عن الرسول وبعيد عن العلماء ما يتعلموا يعني حتى الجهد كان من تجير فيهم كان أكثر فيهم حدودة ما عنزل الله على رسول ايه وَأَجَّرُوا أَلَّا يَعْلَمُونَ يعني هم أحب أن لا يعلموا يعني اولى أن لا يعلموا يعني هم اقرب انهم ما كن يعرفوا الشريعة البدن لأنهم بعيدين عن الرسول وعن العلماء كانوا جالبين أقرب لكن هذا الكلام ما كدوا عن كل البدو عبد يجيب الناس منهم مخلصين، ما بل كان يتكلم عن العرب كان منهم كثير كهذا هذا الصف، الكفر والنفاق، لكن بعد خرج منهم قال ومن الأعرابي من يستحي لا عبد يتكلم أيضا عن العرب المنافقين ومن الأعرابي من يستحي ما يلفق مغرا وما يتربص بكم الدواء يعني ذا خرج إذا عنفتي. للمسلمين أو إذا أخذ زكاه مثلا في خساره خسارة لإمه من هذا إذا عند إمه جاء من, من هذه فائدة في خسارة مغرم يعني خلاف هذا عدم إيمان قال من العرب من يكون هكذا ومن العراب من يتخذ ما ينفق مغرما يجعل ذلك ينفقه خسارة ولو لاحظنا التعبير ما قال النبي يعتبر انه خزار قال بيجع.. بي يتخذ خسارة. كانه ذبح حول في الوان اذا بيجيوا في خسارة كما كمان هو بيجعل خزار ولا يخذ بوجه الله ولا تذرب الله في ما جربت فولي المؤمن عندما عندما العمل ولا بوجه إيه في وجه الله ما وجه الله فانت اذا جاي جاي وذي يجعل عمل خشارة من يتخذ منكم مغرما ويسربص بكم الدوائر يعني ومنتظر وإنما يجي يعني كانه بيكره دولة الإسلام بيكره دولة الإسلام وما بله يسلم الواجبات وال وال يعني اللازمة على مضض باعتبرها من خشارة وما منها فائدة لكن بدي بلغة ومنتظر واحد برجع يعني يزيلوا دورة المسلمين ويسلمون على شكل استمكاننا بيقل ويسربسوا بكم الدوائر يتربس يعني ينتظر والدوائر يقولون عادة يقولون الدائرة يعني المصيبة والدائرة في السور يعني المصيبة يعني الهديمة هو النساء كأنه وينتظروا للمسلمين ويريعوا واحد باجي للمسلمين ايه؟ واحد باجي شيء يقلع المسلمين مع انهم ويشبههم لغته كانهم يعتبرون هكذا يتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء يقول الله دائره السوء عليهم يعني كأنهم يندعون عليهم ويخبرون بان دائره السوء ستكون عليهم يعني بان المصيده وبان النكال وبان العش سيكون عليهم بدل ما كان ينتظروا به ان يقع على المسلمين فيقع عليهم والله سميع عليم بيسمع كل الكلام ويعرف كل شيء وعليم بما في صدورهم وما وهم نواياهم وما لم في حدث ومن الأعراب هذا بيتكلم عن الأعراب البدو وبيتكلم منهم ناس كذا بيعتبر النبي يعطيه يعطيه للمسلمين أنه قتارة لكن ما وبعضهم العصى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ناس مخلصين يخذقين بالله يعني معتدين ومعترفين بالله وكأن هناك جنة ونار وأن الله قادر على كل شيء وقال يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخذ ما ينفق قرباتهم عند الله هذه بخذجة بيعتبرها أن قربة عند الله بإنفع عند ربي ما هو باية بل بإنفع أنك تبيته ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحلم ما يكون ربح عند الله في خرج يعني حين خرج العمل خرج خرج المال بيعتبره قربة عند الله وان باين له اجر كبير فان داره مهدي اذا قال الله باين له مهدي ان الله باين له ويدري ان الله باين له كبير مقابل شيء قليل يفرح انه جرب عند الله مثلا ماكث رسول ايضا بيعتبر السبب الصلاه عشرات صلاة واسفة يعني دعاء واحد الصلاة أصلاً معناها في اللغة الدعاء الصلي على يعني دين لا تصلي على أحد منهم يعني بعض يقول لا في دين الصلاة أصلاً في اللغة معناها دعاء ورجع استعملت في الصلاة زي هذي القيام والعقود اللي بيقول زاد الذكر والاركان لا في معنى الصلاة في اللغة هو معنى دعاء قالش قال هذي يعتبروا هذا المؤمنين بهناس من العرب مؤمنين بالله اليوم الآخر هني خرجوا الصدق بيعتبروا بهذي يعني بيستخدمواها قربات يعني بيجعلوها قربة لله عند الله ويعتبروا أنها على لها أجر كبير وأيضاً يعتبروا يعني يعتبروا أنها سبب في صلوات الرسول سبب في دعوات الرسول إن بقى ميت عليهم قليلاً كما كما أتى أحد الصدق إلى رسول الله قال دعانا صلى عليهم دعانا قال, قال اللهم صل على ابي اوفا يعني حين سلم الزكاة حين جاء ابن ابو اوفا حين جاء قال اللهم صل على ابي اوفا كان بيسئ الرسول لو الناس بيحاولوا ان من بدا ان بدا عند الله باجي من كبير عند الله وبادي من الرسول دعوة خلوات يعني سبب في خلوات البسول هو دعواتي. ها؟ خلي يعني بيستعمل معنا إجري. دواهم بجعي. إن شاء الله هم عندك. تستعمل معنى الدعاء. تستعمل معنى ذات الأسلال. خلواتي قول تستعمل معنى التلسل. قال هنا وقلب يعني بيعش منها خلوات البسول يعني دعواتي. الا ان قربة لله قال بيجعلها يجعلها اذا الله باجعلها كما اعتبروها وكما على إنها قربة, الله على قربة عند الله ويعتبروها ويجعلها قربة عند الله فالله باقي هذا الأمر ويجعلها قربة والدوره هذه يجعلها حجاره ما تكون حجاره هم ليه حولها المنافقين بيجبروها حجاره ما والمؤمنين قربة عند الله فالله باقي قربة الا قربة في لله سيندخلهم فيدخنهم الله في رحمة فيدخن الله في رحمة يعني يجنّل إذن باك انفعهم على القردة وتقربهم إلى الله وتبعهم واتجقهم الجنّة إن الله غفور رحيم غفور رحيم يعني لمن أساء بيغفر له فلي يتكدم له وتجرب له باك منه. من نهر باينفعه باينفعه ورحيم يعني يعني يفعل ما يعني ما ينفع الناس <تصفيق> وذلك الآن الضربة المنظر للحين يخرج واحد أي مال ذكاء أو واجب أو تطوأ أو لا تجعلها أي يعني إنه يدري إنه باجي لها مقابلة أجر كبير ويدري إنه يعني إنه فائدة له إنه فائدة له أكثر بيجي له أجر في الدنيا والآخرة حتى بيجي له أجر في الدنيا إن الله يدارف لكي ماله وبيحفظ ماله وفي الآخرة تكتب أن الله يعود شائنا يعني هو العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين أستبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه بمجد بنجد السابق گذي سبقوا pour elles الذي سبقوا إلى الإسلام السابقون الأول يعني أول من سبق إلى الإسلام السابق لأول من المهاجرين والأنصار كان أول من نبذ يعني أمير المميين علي بن أبي طالب من رجال أمير المميين علي بن أبي طالب ومن النزاع حدية كان ميزة السب يعني ميزة زياده على غيره من أول من أي برسول الله ودخل الإسلام من المهاجرين أو الأنصاب كذلك الأهل الذي الساعد من الأنصار اذي با رسول في في البدايه وهم ايضا لم قال رضي الله عنه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان وذي هذا السابقين يعني السابقين كان أول من سبق الإسلام يقول من المهاجرين والذين بإحسان. وذي وما إيش ما يعني ما جابوا صار بإحسان يعني مع التقوى وال والذين يتبعون بإحسان هلا رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي الله عنهم وبعيبهم الثواب الجدير وبعيب إفرم لهم الجنة ونجيه من النار ويكون معهم ورضوا عنه ويعني يعني رضوا عنه يعني رضيوا وما جابوا بكل ما عتابه الله تربو وتقبله مهما كان سواء وادي في مار في جسم في يعني عمل بدن سواء يعني الادمارة حتى لو في في الحياة النهار راضي عن الله وراضي عن ما جاء من الله ما بتنقدوا كل ما عتاب الله بيعبدوا بسرعة إلى عش إلى امثال هذا معنى رضوا عنه ما بدينا هو يعني رض يرضى عن الله يعني إنه رضيوب ما جاء من الله وكل الشريعة بالرضاوي بنت بسرعة بسرعه إلى الى يعني خلاصهم نادي رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها انهر يعني كان يتحدث قالوا ان ربنا اعده يقول اعد لأن بيقولوا بعض ما تجي اولي ذكر الجنه ما بيج جل... الله ما خالك ربي الجنة يقول لنا قال كل شيء برجع إفنا والجنة ما بيجثر إفنا بعد جبل النجنة أبو جد سو كلام هذا عليه السلام من يقول أعد الله يعني كده أجن، قال هم ما جمعنا أعد يعني أن الشيء محتمل أن الشيء مثله فعل وهذا يعني بيزيد التعفير إنك تعبر بالماضي وعده ما تحضر يقولنا إحنا نقول رحمة الله ان شاء الله يا هنا هذا ابلغ عند المرحوم الله يرحمه ورحنا الله يعني كاني وداه بالودع هذا الجمله استعمل تعبير بالماضي يراد المستقبل والكز من ذلك الايش يعني انها شيء اكيد شيء أكيد وشيء سهل مضمون قال اعداد لهم جنات تجريث حتى النار وقلنا الجنات يعني مناطق الخضراء دي فيها شجر كثير متغطي تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدع ذلك الوضع العظيم وهذا يعني أكثر ما يتمنى الإنسان ما يتمنى لرحنا بيتمنى الواحد يروح مكان ولم لا يجلس على حبة بيكلم لأن هذا بيفع الإنسان بيرتاح يعني بيزله حتى العارى. هذا من العالها الخضار والمياه، وقالها بيكونوا هكذا، ووأيضا خالدين فيها أبدا، ما يمكن خروج منها. ذلك الفوز العظيم، ما عذباده. ومن من حولكم من العرب منافقون، أيضا قال بها من ذي حواكم من العرب من البدو، قال بالمنافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون. ومن اهل مدينه مرج يعني قوم مرج يعني ومن اهل المدينه مرج يعني اناس او قوم او مرجوا على النفاق يعني ابدا ما من اهل المدينه ناس زياده في النفاق مرج يعني بت يعني بتمرنوا عليه بسم يعني بتم عندهم خبره وبدهم يحبوا في اهل حتى ان ما عاد يمكن تدريبهم من اهل يعني من قدره مع النفاق قال هذا معنى مرضوا يعني تمرنوا عليه بجم أصبحوا ماهرين لهم مهارف يعيش في النفاق عادي مكتر من الآهب من البن قال ومن آيش ومن أهل المدينة في مرضوا على النفاذي لا تعلمهم فسول الله ما يعلم من ايش يعني من شدة نفاذهم ويعني وإيش يعني وإيش على النفاق نحن نعلمهم لكن الله بيعلمين وال يعني والجزاءهم الله ما محمد سنعذبهم مرة ثانية ثم يردون إلى عذاب عظيم عذاب عظيم يعني في جنة إذا سنعذبهم مرتين ثانية قبل جنة سنعذبهم مرة ثانية إذا ثاني. المرة الأولاء يعني قلنا يعني في من مع نفي مكان في الأولاء قبل في, في بعد الإجمار. بعد موسم يعني في يعني في القبر فيعزبهم الله مرة سين قيلنا الأولى هنا حياة ثم الثانية بعد المرة وقيلنا كل هذه حياة ثم بيقيلهم أيش مصاب يعني مرتين بعد ما يعزبهم مرة سين قال عبا يقيلهم مثل أيش عذاب عظيم قال ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني لا هم مرتاحين. لا في الدنيا ولا في الأخوة واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عتا الله أن يسوب عائهم إن الله هو الرحيم قالوا بهناس من هذه تخله عن الجهاز هذا بين الكثير من المسلمين بيّن أثنائهم هذه مردوا على النفاذ قال تخله ودوروا لهم العذاب وبهناس تخله عن المثلمين من المسلمين الناس من من اهل المدينه يعني بين ناس من اهل المدينه يعني من جمع عليهم بالاسلام بين ناس تركوا الخروج الى الى المعركه ورجعوا ورجع ادركوا بدهم داروا في اخفانا قلت ان نحن اكلم قالوا جابوا حجره اعترفوا بالخطا اخي كذاه منهم بقى في بينفسهم زوادانك يعني تعال كل واحد ربط تجدوني وقال تجدوني ان تجدوني ان تجدوني ما تجدوني ولا يحل ان لما يحلها الرسول ان تجدوني ان تجدوني اللهم تجدوني ان تجدوني ان تجدوني ان تجدوني ان تجدوني ان تجدوني ان تجدوني ان تجدوني ان ان تجدوني ان تجدوني ان تجدوني براهم ربي ولا شاف عليهم. ججزه <تصفيق> فشأنا نجس هذا الآخر وآخرون عشرة في ذنوبهم خلطوا عملاً ثالعاً كان بيجي الجاهل كان بيعمل كثير من المعروف لكن كم مرة خلص خل إذا قال وآخر رأسي يعني, يعني أحيانا كذا أحيانا كذا والله نبيا قالوا من ذنبهم تسأل الله أن يتوب عليهم ما هذا التعليق من الله أنت ما يتوب يعني عندما يتوب واحد يقول عسى الله أن يتوب عنه ليك بأس وهذا بأنه في التجديد يعني ينتبه الإنسان فروري المحافظة الشديدة وأنه كان يتوب أحد وما شيء فعسى الله أن يتوب أعلم يعني أن ينتبه إذا بالتاب يجو في الحرف كأنه ما يعني أن يقول لنا عسى الله أن يتوب أعلم ينتبه التاب ويجتم بهذا التوبة ويركب لا يجي إتورد مرة ثانية هذا المفروض إذا تعب عندنا النخاف وتراء وتهان عند بدء بدء إيش يرجع بسرعة حين أبو عسل الله أن يسب عليهم يعني كذا يعني إن هذا الأمر يعني يبدأ يشم جار لقيه إيش لقيه يزيل وجاء يرجع إلى المعرفة الثانية مرة الله أن يسب عليهم حتى لو يسب الله عالم بعبر هذا العبارة ما بدو سحب الله عالم يعني عشان الله أن يسب عليهم. إن الله غفور رحيم يغفر الذي يهش ثم ما هو بدو شيء أكيد إن الله يغفر هذا كثيراً مغفر يقول غفور يعني إنبار وغفر فيه غافر يعني كثيراً مغفر لكن لي من كان واستمر على ذلك إذا سابه أحد يرجع رجيت يرجع في المعاطية حتى إذا إذا يحافظ ويحاول يستدل الله ويستنى التوبة لنرجع يرجع ينففر فإذا كانت خاتمته وهو على ثوبه وصلاحه في عمله كان منها الجنه ان الله غفور وفحيح خذ من اموالهم خذجة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك تزكن الله, أمر الله بأن يأخذ من من لا تطهرهم، تطهرهم. إذا نفهم واحد، إن المفروض إن جرودات هذه بتسلحنا. ثم عبجنا بناله من على الصيام، المفروض فض النصيام بيصلحنا النصيام قال كذا والله على ما كبير. وكذلك الصدقة هي يكون تقريرها يو على أعمال بريشة مخرجو النجز الكبير، والأمانة في الله شيء بسيط، شيء خير من جزء منه. هذا يعني انك تنتظر على شهوتك وتتغلب على نفسك وعلى طمعك وتدين الله وهذا المفروض ان يأثر فيه ويعلمك انك من تستطيع انك تخرج ايه ولا تبالي وانك تتغلب على نفسك ويطاعة الله وتجمع نفسك وتجمعها عن شهوة وعلم في الله في تأثر فيه تقديلها نفسها عن قديلها تضهرك تضهرك يعني تضلع وَتِذَكِينَ قَالَوا اتجعلهم أجل لكن يعني اتجعلهم فالحين خذ من أموالهم فتكهم تطهر ومنذكهم هذا من ناحية من ناحية أنها تتعلن يعني أننا مفروض أننا تجي من التمريم على طاعة الله وقالا استغلب على الناس ومن ناحية الثانية أن يجي معونه من الله كل ما عند تحاول أن تتقرب إلى الله وصيئ يجيعينا على طاعة الله كان في استطهره لك كان في إذن هذا هو التنبع لا يمكن ان ينبع هذا من هذا الامر هذا الامر ان هذا الامر هذا الامر من اجل ان ينبع هذا نفسه اللي اجل ان ينبع هذا الامر من من اجل ان ان ينبع فكانوا لهم ثلاثة وداعات بسكن اللي ويرتاحوا والله سميع عليم هنا قال... قالوا بعضهم بعض دولا اللي في في قالوا من لما حلم رسول الله قالوا خلاص أموالنا كلها فانصدمها والله شيء كثير من أعمالهم.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 قال يعني المفروض المخلوقين أن الله هو هو هذي يقبل الله هو يقبل على الله أن الله يقبل الله هو يقبل يعني هو يعني وحده. ما حد يقبل الله الناس ما ماري. يعني الرسول ما هو اللي يقبل ما إلى الله والله هو فقط. هو يقبل يعني ويأخذ الصدقات الله اللي بياخذ الصدقات وهذا ايضا اجتماع الله اللي الصدقات وفيها تعذير للناس تعذير لك يعني عندنا خبيث الصدقات فبتديها لله الله بياخذها ما في واحد للشيء يعني شيء سيء يعني ما في خبيث واحد يعني المال يعني المال هذه ما يعجبك يروح يصدقله، لأنك بتدي ربي. يقول لك أن الله لا لا يأخذها يعني وحاول إنك اهتم، وحاول إن هي إيش؟ بيضوله. عندما يقول أن الله أن الله هيقبل السوبة، أن الله هيقبل السوبة يعني بادي ويأخذ الصلاجات، ذي هي الصلاجات. لا بعضهم يقول أن الله أن الصلاجات هذه يحرضها، يعني يقول الواجب اللي يحرضه الإنسان، أن الله بيأخذه. قبل أن يأخذ هذا، إذا فيها أن أحد نفهم ندري أن أن بدي ربي ما بدي ليه غير، نبدي ربي فلا أحد يرجع سرجه من هذا الشخص منفعة ولا أيه ما ما عمر ما بدي لأن الثاني ربي وربي ليه فلا يمكث فيها لا تحاول أن تفر تحصل على منفعه من هذا الشيء الفدية دي الدهس. ولا تحاول عليه ولا ولا تقول الله ولا ما لك هذا ولا أفعل هذا أنت ربي الله يجي أخبرك هذا أولا ربي ولا ربي؟ ما من ربي لا يجي البطير ومجرد يكون لا المفروض فلذاه المفروض انك تبذيه هذيك دو واهله فدق لو ما بتحمل لو ما ينفع لو ما ينفع اي شيء لانك ما بتذيها اللي ينفع اي لله. هذا باي حكينا انه المفروض لازم تبدي واحد اللي ينفع ولا واحد باي عاملك ولا باي يساعدك لا يومك ايام مصره هذا ما بيعك كل لله. إذا نحن نقول إن الله يأخذ صدقات، إن بدي يأخذها إذا فدرينها له فلاش تس... إيش مالك يعني جوده ولاش فضل ولاش على هذا ولا من ذمه ولاش هذا شيء من الله له إن الله قال يأخذ صدقات وعن الله والتوبة الرحيم نبيك بتسابه كثير التوبة هو رحيم بالناس ما يشلها الخيلهم وسينسبره بكل رفيعة. وقول يا نالو اللَّهُ الله عملكم وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنون عَلَى الى عالم الغيب والشهاده دي بِمَا بما كنتم تعملون قال زهين الذي دي تقول قول اعمل واعمل يعني ما اعمل من جديد ما إذا يعني التوبه مقبوله لا عمل الله عمله اذا با يعني با باي, باي كلمة وزين وذي غاية والله يلف كذا والله يكذب والله يرجع يعطي هذا رجعه لا يله أقاس فيعني أنكم أجل يعني هذا أمر بينك وبين الله الله بي رأ عملك ويزلك عملك ويعني ألا في كل المستكبر وأقول يعملوا فشيار الله عملكم وحين يرحمه يعذب أكثر على أن با والله يجاهدوا يقولوا مهم ضعيف لكن قمتوا انتبوا بيرا عملكم على حسب العمل هو لكنه يجعد قالوا سَيَلَى اللَّهِ عَمَنَكُمْ وَرَسُّونَ هُوَ الْمُؤْمِنِنَ قالوا والرسول بيرا عملكم والمؤمنين يعني يقولوا ايضا انا المؤمنين والرسول بيرا عملكم إذا رأيكم ما يسزمتوا فالحاملكم المسلمين المثلين فالحاملكم المسلمين المثلين في التعاون وفي المخوة وفي التعاون وليس المال والتقدير والمال اذا طريق الصلاح مستمره انما توجه الى العمل والله بارع عملك. والله والله هذا هو الامر ما انك تقول تمشي ما تذول الكرم العمل والارض ما قلنا ان الله عملكم ورسوله والمؤمن لا قلنا ورسوله والمؤمن أيضاً والرسول عملكم ولا بين غلك ما عملكم المؤمنين ورجع جاء بعده ذكر وسط بما كنتم تعملون كلها وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم قال جاء عبده غير من خل من ثلاثة ما يعني ما رهم هذا الثلاثة السبعة قالوا قلت أربطهم في السفر المسيح قبل الله سبسا وسأب عليهم لكن جاء عبده غير ثلاثة ما ساف ولا ربط ولا سبروج وهم ما ما عمل ايش ما صنعوا هذول هنا ابو قال قلك يعني قال هلال بن مياهم بن من بن ربيعه هذا كان اسمع قالوا في يتولى هذا حجي حات يعني جعل مره عادله في الدنيا قال يعني قال للناس لا حد يكلم دول السلامه انت نعمه كلامك ما حد يسمعك لا لا الله ان يكون يعني ما يمكن ان إما هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن الله يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يعني هناك الناس ذا اللي يكون هناك الناس ما ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن هذا بالنسبة مرجون الأمر لله يعني الناس مريحين ماذا يقومون بذلك؟ هم يشوبوا الله هذا بالنسبة ما جروا هالناس ما هو ربي ما ربي هو جاهل هو يحلم لأنه حالي بكل ذلك هو جاهل هم أو لا هم يشوبوا و ما هو سائدين لكن كان الشك هذا من قبل الناس يوآخرون مرجون الأمر لله إما يعذبهم أما, إما يشوب عليهم قلنا لكم ذلك الثلاثة عقب المرسول أمر الناس من أهل عدم الكلام معهم حتى قالوا كان أجارك شخص داعي زي ما عبد كلامه قالوا يس طالوا ضاقت عليهم الأرض قالوا على السلاطين الذين خلفهم يعني قالوا جبوا ثروتهم كتب الله على المؤمنين وقالوا على السلاطين الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت ولا ضاقت عليهم أنفسهم وأن لا ملجأ من الله إلا إليه قال سار عليهم ما عرفوا أن ما معهم الله ربي وثابوا وأخلصوا التوبه كاب الله عليهم أبو جل نعم قال وآخر الأمر قولنا لله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليهم الحسين يعني هو من أهل ومن حولها الناس خاترة الآن يتحدث يتحدث الذين اتخذوا مسجدا هي يعني بأن ناس من الناس يعني ااا الرسول مسجد قباق وهو مسجد للأهل العبادة وتعليم تعليم الإسلام والاجتماع الناس ها به من المنافقين أرادوا يعني يفرقوا كلمة مثل مثل ما قالوا بنبني هنا مسجد يجي الناس يجي فيه هناك لعيبة معا هذا واحد اشتغلوا هذا مثل من. ويشوا قال فريج جمعوا بهم إذا معهم أمارات عديدة من الناس حتى قالوا كان معهم واحد محارب للرسول الله محارب للرسول الله كان في حرب حتى لما يعني حرب هواز قال يعني بيقول للرسول قال الرسول يعني لأن لو قال لأنك ما وجدت واحد يعني أي واحد إذا رأي ذلك بقى إذا رأس الناس يعني يرفع المثال وبعوه إلى ناس آخرين أي واحد يرأي يعني على بسابة الله عن كنف والإلحان لما اسمع كنفتوا الحرب إليهم قال للناس ويجيب دعموا دي الناس دي دي هم هزل. هزل من أسحابه اللي وقالوا في الضائرة ابن المسجد هذا أولا يصدقوا في المسلمين قالوا إرصاد ويضربوا الدين ويجعلوا لا يستردوا الناس من رسول الله ولا يتمعوا الناس ويضعفوا يعني يشكفوا على على الضعاف وإرصاد لمن حارب الله ورسوله يعني مكان كان يجمع فيه من حارب الله ورسوله وإنجل على مكان يجمعوا فيه هذا اللي كان يحبوا للروم قال فمن المسجد وراهم قال رسول الله ايش خل لي ما صار بس جاء خارجي وراغبه تاب يجد عندما عند الماء الى وجع الله قال الذين اتخذوا المسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين يعني خبرنا يعني اخبرها الله من هذا المسجد أصلا ما قصد به الا ما بخذ بيطاعة الله وكفراً وما هو الله كفر ومحاند أهل الدين وتفريقاً بين المؤمنين يقول لا أكمل يجتمعون وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ما كان يجتمع فيه كل من حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو هذا الشخص أشباعه لا تكون فيه أبداً لا تفرص فالدين ولكن قلنا ان اردنا الحسنه عذبه هذا من عند شركه والله قالوا يعني ما غرضنا بالذنب في الاخ ما بلغ قالوا قالوا ما بلغ احنا لهنا هنا تجي بعض المرات ما بعض المرات بل ما شالنا فيها مع عمره خالص حتى اللي هو قال لي ما قال للليلة في المطيرة والشافية والليلة الشافية وليل العيّة هذه هم اسكين ماجهة هذيرة كلنا هذيرة يعني ما غربنا الله أخي ويحرفوه على هذا ويحرف الله يعني يقول الله لا هذا أكثر من الله من باعده يقول الله يحرفوننا يعني كان الله يقول ابسموا أني باعده من ما يشتغل الله إيش؟ قل خير ولا ولا يعني من أرادنا إلا عدنان. والله هو يحب إنهم لك ما يسخر ولا يفسد إلا الضرر والخراب على الله على الإسلام منزلي. لا تبقيه أبدا. يقول ناس عورس الله لأن الرسول علمه أستاذ نسيب قباه يقول نسيب قباه راح وصلى فيه. كان إستتاح له. قال وها بيجعورس الله يصلي فيه. يقول جدوع ما له. وجناسني يروح يصلي فيه. فالله رسول الله. قال لا تبقي فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحبه أن جبوا فيه ماذا ما أسس على التقوى أسس على الضبط وعلى محاربة الإثلاع قال مسجد أسس على التقوى من من أول يوم أحبه أن جبوا فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر وفيه ناس مؤمنين يحبون أن يتطهر وهذا يعني وصف الله مزحًا بأن يحب أن يتطهر إذا الطهارة بالصلاة هذه يعني أشياء يعني أشياء مدح الله عليه، مدح المؤمنين. لا يجي يكون يستخصصها واحد يقول ما بلا حكي طهر ولا. وهذا إيه مدح المؤمنين بأن هؤلاء رجال أن هذا المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهر. مدحهم الله بذلك لأن ما يسمى بالطهارة ما يسمين بالوضوء ما يسمين بشروط الصلاة ما يسمين بالصلاة يعني. يحبون أن يتطهروا. رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين وهذا صفاء يحبها الله اذن من بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير ام من اسس بنيانه على شفاجر هير فناره بيبينا الجحنم قالنا هنا وان احسن هؤلاء الذين المؤمنين الذين يحبون ان يتطهروا ايدي اسسوا عملهم على التقوى ايدي اسسوا عملا على عمل باطل على قاعده باطل فمن اسس بنيانه والشخص الذي اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه على تقوى من الله ورضى من الله وخاف اما من اسس بنيانه على شفاجر من هيك يعني على على على باطل على شبه الباطل هنا قاعد الجرف الال ال ال الهاي يعني ال ال البقر، الجرف نايشي بيقولوا، إشتغل الحين جالس يل وحفر بالأرض، وجابوا به من في الودي، بنروح بعض اللي قرفة الأرضي على الودي، كمان مشان السيارات بيح يخوض، وبيحوض، بيحوض رصف لما أجوا بتبه كذا، بدون مثل الكبري قليل على براد يجيبان من أعلى وصل جوا عبر من المغرب من السهل السهل بحفر وجابوا بتراب كذا وزيادة يعني من على الوادي ويعني أي واحد يبغى قال يدور الجروف هذا جروف الجروف يعني يضيف هو جري على ال ييجوا على طرف الوادي ييجوا بالسحبال أمام الجبال وعدم علاقة بال بال وقال هذا الجرف هذا الجرف وعاء الضعيف فلا ونحسنا جدي أستثى عمله على تقوى ما الله والله جدي أستثى عمله على إيش على جرفة هالك يعني ضعيف أما نستثى بنيانه على جفا جرف هالك فانهار به جنال جهنم يعني أن عمله على قاعدة ضعيفة ما, ما يعني ما هي نافعلة فأبلا بس وصل إلى إيش إلى جنب. فانهار جهنم فانهار به جنال جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين يعني عديهم متعبين عن الله حارب لله باية بزاج وفوض عن الله ويسلبون من الهداية ما عديهم فحديهم شيء ما عدي فالله ما يهديهم ما عدي ان ما عدي هديهم الله لأنه ما يهدي كل ما دعوهم كل ما حاربهم ما نبع لا يزال بنيانهم الذي بنوا غريبةً في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليهم الحكيمة عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً أمر بتهديمه هدم المسجد واحبابه وجعله محل قمامة مكانه وقال يعني نجل لإنك ابن ذا البيانة من الله وتواب لي إحدى الحقيقة في الغلاقي قد قاموا بالمسجد ما, ما نفعلهم منهم يرجعوا ويعرفوا على الحد ويرجأ من الله جادوقس جادوقس على الدين وعلى الإسلام يعني ذل ال ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال حين هذا هي تهدم يعني ما يغاض على الإسلام غاض مكن في قلوبهم لماذا في قلوبهم يعني ما عز ما عز صبر ما عز ساعدهم قلوبهم ولا عز ساعدهم كذا نهائي بيذكروا هذا النسيج ولا بيبناه في عقرب الرسول قال والله يخبر قال هل لا لا يوجد هذا بيهم مبنى هنالك يبعث في قلوبهم ما جائب لا ما, ما هناك إلا إذا قطعت قلوبهم تفتتت يعني إذا ما هناك لا إذا لغنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم شك وما رضي قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ما هناك إلا حين تقطع قلوبهم برجع يبعث من قلوبهم على الورق يعني حين موتوا يعني إذا استمر هذا إلا عليهم وعارف. بايح عليهم بايح وحكيم إن والله إلى أن يمر، إلا أنك تأكله من الله عليه من حيث معه، وداري سبأ عليه وسبأ يفعله، وحكيم عندما يصير بأمر ولا يمشي إلى أمر ذل تهديه هذا المكان ولا ما يمشي من الله إلى أمر في أيش منفعه مصلح؟ إن الله أشرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم له الجنة. يكاثلون في سبيل الله فابتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي باياتم به وذلك هو الفوز العظيم فإن الله اشترى من المؤمنين عن غسام وعمالهم بأن لهم الجنة فالواقع من من ضحها بنفسه مالك من سبيل الله فالواعد أنه يعني يضمن الجنة فالله كان نجمع يكون الله فإنه يشتري نكتك مالك ويعطيه الثواب الجنه الجنة والشراء ما بيجعله أكثر ما ما أجل يتراجع فالله تتعكس هذا وهذا شيء مؤكد ومظل أن الله تضمن لك الجنة مقابل ايش نفسك الماضي إذا الجنه الجنة تحتاجوا بشيء من ذلك اهياتي ولا فذي ضحوا بأنفسهم واموالهم لما طلب ذائف منهم كان من الجنة وهذا امر اكيد يعني يعني فور الله كان اكيد انه شيء مضمون ما بلا سأمعي يقول سلم مستر. امر الله فالله محكو سلم على التضحية وسلم الجنة ما فيها كف ولا بها يعني إيه ما يعني ما بها إشياء معاني غريبة هذا أمر الله وأكيد قال كيف إن الله اشترى منهم قالوا الله اشترى من المؤمنين بأن لهم جنة كيف في سبيل الله فيبتلون, فيبتلون ويبتلون هذا الشراء وعدا عليه تبر الوعد ينشتري منه فالوعد عليه حدا لازم وثابت ما يمكن يفرعاه يعني ما يمكن تأخره والله عدم حصوله في التوراه والإنجيل والقرآن هذا الوعد ثابت في التورة ثاب اليهود <تصفيق> الذي ينزل على موسى وفي الإنجيل الذي ينزل على عيسى الذي ينجل على النصارى وفي القرآن ان الله بيعطيهم الجنة امر اكيد موثق. قال وعدا عليه اتحقا هذا على في الثورات والانجيل والقرآن ومنعه فادي اهده من الله من هذه اهده من الله وقال الاهده سمعه اهد يعني ايه تزام تأكيد ان الامر ما يمكن ايه ما يمكن انتبه ما يمكن انتبه هذا اهد من الله والله من هذه اتحدوا غاما من الله ما ومن من الله يعني بيقول من, من الله هذا يقول استفهام يعني ولا أحد من الله من, من الله ما أحد أحد من الذي بي به وذلك افرحوا واستبشروا بالخير ببيعكم بهذا العقد الذي عقدتموه وهذا السفقة التي إذا فيها وهي أيس بيع عمفتكم عموالكم مقابل الجنه استجروا بهذا وعرفوا ان بايجي لكم الأجر استجدنوا وأمر هذا لا أجل لا شك فيه فاستجروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلهما يعجل ويخارج نفسه اختلاف هالقام هو المسحف زياني سفحة كم عشر سفحة مية واثن عشر ها من التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا اللهم اشهد ان لا اله الا اللهم اشهد ان لا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 أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم وما كان الله ليبل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يستقون إن الله بكل شيء عليم كنا الآية السابقة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وامالهم بأن لهم الجنة فهنا عجب مبايعه بين الله والمؤمنين وحني يعلى في صورة قلنا العجب يعني تأكيد لهذا الأمر وتوزيد ضمان يعني ضمان الجنة للمؤمن الذي ايه لأنه مقابل نفسه وماله وبرجع بعضها فلذا أكد قال وحدا عليه وعدا في التوراة والإنجيل والقرآن فهذا يعني من قدم نفسه مال، فهؤلاء اللي قدموا أنفسهم وأنهم قال لهم الجنة أمر معقد ووعد من الله لا شك فيه يعني وعد وقد وعده في التوراة والإنجيل وفي القرآن هؤلاء الذين وعدهم الله الجنة قال التائبون التائبون العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، يعني هم هكذا. اذا من بذل نفسه وماله، طبعاً يكون إيش؟ هذا من الجنة، لكن ضروري أيضاً أن يكون إيش؟ مستقيما في باقي إيش؟ في باقي أموره، يعني أن يفعل كل ما أمر الله وأن يترك ما حرم الله. قال قال هم هؤلاء كان قال هم التائبون قالوا التائبون باجي جارن خبر مبتدا محذوف قال لأنه قاله ان انه قال لا اشترى من المؤمنين انهم امالم بان لهم الجنه يا قال التائبون يعني هم التائبون هؤلاء اشترى منهم اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه هم تائبون العائدون التائبون اذا نبي توبوا الى الله بكثرة التوبه الى الله وما هو الضرورة عن وصف يعني انقد عصى يسبر وقال يمدح الإنسان بأنه تائب ولو ما لو ما رجاء منها معصية لأنه معنى كأنه بيرجع إلى الله ويستغفر ربي وي يعني يستغفر ربي في كل أوقاته فإذا يوصف الله أن النبي بالتوبة لما قال لك التوب الله على النبي إذا هؤلاء التائب سواء بدعفر ولا ما بدعفر، بس فهم الله بأن تائبين إنهم بيكثروا من التوبة والاستغفار، والتوبة يعني والاستغفار هذا المفروض نحن نواظب عليه ونحتمله، هو سهل واحنا مغفلين يعني بنهمل في كثير من اوقاتنا وفي كثير من معاملاتنا، المفروض نحن نستغفر الله ونرجع إلى الله ونطلب من الله التوفيق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله يستغفر فيه اليوم نيس مرة وهو رسول الله الذي يتغفر الله من الله لا تقدم من ذنبه وما تأخر ويستغفر في اليوم نيس مرة هو نحيب يعني إذا يعني أقل شيء المفروض يحاول واحد ويجرب واحد إذا بده في شيء سهل كل يوم لا تستغفر ربين نيس مرة زيد ترمززززز زي. أهم شيء كأنه أحد أجناه يستمر عليها وما صعبه ما نجلس السندق دقيقة تملك مسبحاً متيبو مئة يستغفر مئة مرة فهنا قال التائبون هؤلاء ذي ضمن لهم الله الجنة قال التائبون العابدون الذين يعبدوا الله يخلصوا أي شيء لله وينتثلوا مع أمر الله الحامدون الذين يحمدوا الله على النعم والحمد على النعم يعني الشكر عليها بالإمتثال يعني يكون يندبوا ويعرفوا ويدروا ان الله انعم عليهم انه وان المفروض انهم يعبدوا الله وان الله لهم لا جاب نعم النعم يعني النعم بتكون باعثه لهم على طاعه الله وعلى ترك المعاصي وهذا المفروض يكون يتذكرها واحد لانها ساعدك على ايش على اصلاح نفسك على الثبات على دين الله على الحق حين تذكر ان الله قد انعم عليك نعم كبيره فالمفروض انك لا جربا على المعصية وكل ما خطر على بالك المعصية تذكر نعمة الله عليك المفروض تذكر نعمة الله عليك وإيه وتتركها لو ما بلا أنه تجي المعصية تجي كثير من النعم فاحمد الله على النعم وذي معك وعبد الله وإذرنا يعني حاول المحافظة على النعم وزيادة منها إيه بشكر الله فهذا المؤمن يتذكر ربي أنعم عليه بكله يعني حافظ على إيش على الطاعة وعلى ترك المعصية اذا الحامدون هذا معنى ذي بيشكر الله والشكر لله بأنه بانتثال بانتثال ما أمر وفي يعني إيه وترك ما نهى لكن كانه أيضًا يتذكر واحد بانتثيل تدري إنه إيش إنه أنعم عليك هو إيش فالمفروض نحن نبادر إلى الطاعة الحامدون السائحون كلمة السائح في الأصل معنى هذه بيزوخ يعني يسير في الأرض بيسافر لكن معناها هنا بعضهم اختلف المثل بعضهم يفسرها بالصيام فالصائمون السائحون يعني الصائمون ماكيسائح الناس السياح اللي بيروح الدارو ويتنزهوا هذا أمر واضح لكن بعضهم فسر السائحون بالأئس بالصائمين لأن الصائم بيكثر من يعني لان كان السائح يعني ذي يسافر وذي يسافر بيتعرض للتعب والصيام قالوا ان فيه ايضا تعرب للتعب والعطش والحرمان فهم في السائح بسمي سائح وبعضهم يقول السائح لا هذي بيتنقل في الله وهذه اقرب العابدون اذا السائبون العابدون الحاملون السائحون اللي بيتنقلوا ويتنقلوا عنفسهم ويتركوا اوطانهم وبيوتهم ومساكنهم ومكان الراحه ليش في طاعة الله اما لتعريف الناس أو, يعني او للامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لأي عمل فيه مصلحه دينيه هذا الاحسن يقول السائح لأن السائح هذه يسافر فالمراجب يسافر يسافر يعني في عمل لله فيدخل فيه من يعني انتقل إلى متى أماكن يعني هجر وطنه وخرج اهل تعليم الناس ومن خرج للأمر بالمعروف والنهي يعني منكر وكل من خرج فيه مهمة تعود بالنفع على الإسلام على الدين فهذا يكون بأيش من السائحين هذا للمؤمنين قال يعني يلحّوا بأنفسهم ويطيعوا الله ويتقربوا إلى الله حتى ولو أس ولو عانوا ولو لاقوا المعاناه لان لأن السائح يعني كالنبي يسافر ويتعب يترك وطنه يترك مكانه وترك ويتعب ويتحمل أهل لله إذن السائحون الراكعون الساجدون هذا المؤمن الذي جبهة من الله للجنة أما إذا ما بشي محافظة على شيء من هذا فما هو ناع فعله هذا الذي طبع من الله لهم قال الذي تضحف أنفسهم وإيش وأموالهم في سبيل الله ويجيهم على هذا الأوصار الراكعون الساجدون يعني المحافظون على الصلاة مهتمين بالصلاه مواظبين عليها الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر مربى المعروف امروا الناس بالمعروف إذا تركوا واجب أو قصروا في واجب أرشد الناس إلى إيش. إذا يعني فعل هذا وهذه, يعني وهذه مهمة الأمر ما المعروف يعني إذا رأيك شخص قصر فيه واجب ولا ترك شيء واجب فالمفروض لك تنبه وتقول له لا تترك التنبيه وتترك التعريف لجلأه لجلنك لجلأه يعني جل ايش جلأه لجلأه او لا يمل خصوصا يعني ينفع يأثر في المجتمع وكذلك النهي عن المنكر إذا رايت شخص يقال المعصيه ف استنكر عليه وانهى وإن كان له طبعا درجات حاول اولا بالأهل يعني باسلوب حسن بأن يكون الكلام لطيف كلام فيه مهذب لا يكون فيه جرح له هذا اولا اذا ما امكن فيه اذا ما نفع فيه حاول ارفع الدرجة يعني, الدرجه يعني درجه الامر ولا النهي الى حد الايه الاغلاظ وهو التشديد عليه او حتى لو وصل الى التهديد اذا امكنك وماذا عليك يعني مشكلة فهنا يعني المفروض فلو الناس بيفعلوا هذا بيخف او يقل فعل المنكر لانه بيكون يهموا حاجة يقولوا للناس لا ينتبهوا هذا وكذلك بيكثير بيحاول الناس يتزموا بالواجب لا ينتبهوا الناس فالاهتمام بهذا الامر الامر بالمعروف انه على المنكر بيفيد بيفيد في صراحة الناس لكن إذا واحد داري إنه بيسوي شيء ما بده ولا حد محاطيله ما عاد حايم وبهناك كثير ما عاد مبال وإذا كذرو وزادوا انتشر الفساد واس يعني وقل الدين وزاد الفساد فالمفروض إن النهي عن ال الأمر بالمعروف ما بل إن المفروض الأمر بالمعروف بيقولوا له يعني إذا كان تزمر إما إنك تأمر واحد بشيء ما هو منافع فيه ولا هم يسوي شيء ما بلا ربما ما يسوي شيء معصية أو حاولي جابت معصية ما يعني إن المطلوب حين تامر بالمعروف المطلوب إنك تحاول نفس يفعل المعروف بس ما هو هذا الغرض في أي طريقة تتخلى بحيث إنك تنجح في إنه يفعل المعروف وأي طريقة تحاول تتخلى في يترك المنكر أما إذا ضيع يحصل يعني إن تنها على المنكر راح يفعل منكر أكثر ولا ولا كرسنه على المنكر بطريقة فضه ما يخليه ما يباليبك ولا ولا عيشين بل يروح يدعي ويستمر على المعصير وربما لو جيت له يعني بلين ليش لا يستمع يعني إنه با يستمع اليه ويترك المنكر إذن يحاول لاحق بأن الأمر بالمعروف ليحصل المعروف تحاول أن يوجد المعروف وتحاول أن يترك المنكر طريقه غي باثنجا اذا ما بالله با زيته ولا اسمع بها اسمع يعني فما يعني ما هو مطلوب بل حتى كان انك تتركه قال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله يلتزموا ايه بما امر الله ما بيتعدى حدود الله ولا بيخالفوا ايه ما امر الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قردة هنا أبي الله مسألة الاستغفار قال ان واحد لا يستغفر للمشرك ولا الكافر يستغفر يعني يطلب أن الله يغفر ذنبه. لأن الكافر والمشرك قلت قال الله أن الله جهنم وبعده بجهنم وتوحده وانت تقول يا الله لا تدخل جهنم يعني بتحاول انك تدعي لأن الله خالف ما تدقيه ما تتوحد به والله لا يخلف الله إذا اذا وعد أو توعد بشيء ما باطل الله لا يخلف الميعاد وعد العافي بجهنم اذا ما يمكن يخلف هذا الوعد ووعد المطيع يعني وعد المطيع بالجنة وتوعد العافي فلا يخلف الله الميعاد فلا تقول يا الله ادخلني الجنة وهو فاسق كافر اذا لا تدعي لدخول الجنة لا تدعي لا الى الفاسق ولا الكاذب بيدخل الجنة، ولا يستغفر الله، لأن الله بيحكم عليه بالنار إذا ما علق حق نفسه في الآية حاول نفس يعني يلاني خالف آجنا حكم ده. قال في الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. ما يعني كان ما قال ما كان عبارة ما كان ما قال ما ما بيستغفروا قال ما كان ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا وما كان إيش؟ أن يستغفر. ما كان للنبي ان يستغفر ما قال مستغفر النبي قال ما كان له يستغفر يعني المفروض ما هذا يعني هذا الامر كان المفروض بعيد ما لا يمكن يعني المفروض انه ما في مبالغ في النبي. يعني مبالغ في النبي. ما يعني اللام بعد كان المنفيه بما او يكن المنفيه بلام يقول اللام للجحود ما كان الله ليغفر لهم قال يعني بياكد ما هو غفر لهم يعني كان يقول مستحيل ربي يغفر لهم وهنا يقول ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا يعني ما يمكن الناس يستغفروا كان الشيء بعيد ولا المفروض انه ما يحصل ايش من المؤمن لا كان النبي والذين امنوا يستغفر لهم حريقين ولو كانوا لي قربا له قريب له اذا جيتوا مشرك فلا تذ الى فسف اذه الى بلجاه ان الله يديه وفق للاس الاسلام وللحق اذه الى بلجاه سهل اما اديه انه يدخل الجنه ب20 ما زاد اذا لازم الى بمغفرته فلا تذه لدخول الجنه واد الى بالسلام لقد ان الله سيئا لن الله سيئا لن الله سيئا لن الله سيئا الله سيئا يريد لن الله سيئا لن اكون الله سيئا لن الله سيئا لن الله الله سيئا لن اكون الله الله فيه لن حكم الله سيئا لن فما كان سيئا النبي وال... والذين ولو كانوا قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب رجحهم يعني بعد ما تعرف وتتأكد إن من أذ أس... من من جهن... جهة من أصحابها النفس معين بغي لك أنت تستغفر له ولا أنت له قالوا إبراهيم تستغفر لأبيه إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه قال الله وما... قال و... وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وجدت وعدها هي إبراهيم قالوا قد وعد أبوهني بأس تغفر له والظاهر أنه ما جدك به أمر من الله بآية بتحريم الاستغفار ما قد أمر الله إبراهيم يعني ما قد بد... بآية ما جاء بنزل هذا التشريع وهو تحريم الاستغفار للمشركين فإذا كان إبراهيم قال لي استغفر لأبوه وعذبوني بعد استغفر له لا استغفرنا لك قال له ورجع استغفر له وابوه مشرك قال إذا استغفر إبراهيم لأبيه ما له لغيرنا جدوعه وربما عنه يعني لأنه بدو وعده وأيضاً ما جده ربما ما كان هناك أيضاً تحريم ولا ما من الله وعد بالاستغفار إبراهيم ما من وعد أجه به بالاستنباع السفه إلا الله لأنه يمكن ما جده ما جد برده الاستغفار وما جد برده تحريم الاستغفار وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الله عمو وعدها إياه فلما تبين له أنه كان أيضاً قال وكان من يعني عند فيه أمل يعني عند إبراهيم أمر في أبوه يخبر فالظاهر من الحين كان يستغفر له بو. يعني يطلب أن الله يهديه ما هو شيء الله يغفر له يعني يسام حفظ المعاصي أن الله يهديه إنه بحاجة أنه يتوب ويتوب الله على، وهذا ما بها مشكلة وهذا اما أنك تدعيه قلنا للقريب أو الأي شخ بالهداية يستهل. لأن الله يريد الهداية وماذا يريد الرسول إلى المجلكين لجلة؟ ما يجل هدهم وما هو يحاول فيهم بالرسول يحاولوا يسعبوا يجدوا يجلسوا يعني سنين يدعوا أقوامهم ومجلكين لجلة يجلس لهم وما الله يجلسهم بالمعجزات ولا بينات يجلسهم يسلموا إذن الله يدعي الناس يشتي الله يهدهم ما بلل الناس ما يبروا إذن الهداية عمر مطلوب في ذا كان مراد فربما عزان إبراهيم حينما كان يستغفر يشتنى إيه يشتنى الله يخلحه وإنه يعني يتوفق ويرجع إلى الحد ويغفر الله له قال وما كان استغفار إبراهيم اليبيه إلا عما عيدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله قنع منه قمع منه أن عبا يصبر يصلح انه يريجع إلى الله وأنه يتوفر إلى الله تبرع منه ان ابراهيم الاوان حليم يعني كثير التاووه والرجوع الى الله كثير الرجوع إلى الله وكثير التاووه ان ابراهيم الاوان حليم يعني يقول الحليم الذي بيعذيب الذي بيقابل الغضب بتعذب ما بيقابل الغضب بفعل غضب بيكون هادئ عندما يعني يسيء ولا بيقابل الاساءه بالاساءه بيكون في حلم بيكون في يعني بيكون يعني متمسك في عفاره يعني يعني ممزق باعصابه وما كان الله يضل قوم من بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتبعون ان الله بكل شيء عليم ايضا قال يعني وش معنى هذا قال إن الله ما يمكن يظل القوم بعضهم يفسر يظل يعني يحكم عليهم بالضلال الله ما هو حاكم على قوم بالضلال بعد ما إذ هداهم لا قد بيّن لهم. يعني ان اذا يقب هذا الله ناس الى الايمان ما يمكن ورتكبوا شيء ورتكبوا شيء ما عرفوا حرمته والله ما احاكم عليهم بالضلال ما احاكم عليهم بالضلال الا بعد ما عاش ما احكم الا بعد ما يبين لهم يعني ما يمكن ان الله ياخذ انسان مثلا ابراهيم عليه السلام اذا ما بين الله تحريما الاستغفار ما يمكن الله يأخذها على؟ قلت هذا الله إبراهيم واتدى و... وفَإِذَا سَغَّرَ أَبِيهُ هذا يعتبر شيء محرم لكن ما ذنب ذلك تعريف ما يمكن الله يكون قد إذا وما كان الله يبذل وما كان الله يبذل قوماً يعني يحكم عليهم بالضلال بعد إذا يعني بعد ما هداهم وبعد ما أسلموا ما حاكم عليهم بالضلال لانهم ارتكبوا مرتكب ما ذنب حرمها الله وما يعرف حرمتها قال يذلكم من بعد اذ هدام حتى يبين لهم ما يتبعون كما بين لهم ما يتبعوه ويتركوه فاذا رجع فارجك ابوك تباي ايش يعني يحكم عليهم بالضلال اذا الله ما حاكم على الناس بالضلال الا لانهم ارتكبوا معصيه إلا بعد ما يبين لهم ما حرم وما كان الله يذلكم من بعد اذ حتى يبين لهم ما يتبعون ان الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يعني إن المفروض أن الإنسان يرجع إلى الله ويعرف إن مصيره بيد الله أو بيد الله لأن الله له ملك السماوات والأرض دون الله شيء ملكه حتى شيء ضعيف يعني قادر على أن يحيي وعلى البادر على الأشياء والماتة فهي ممكن يموتك في أي وقت ولا ولا يكن تلوم ربي وأنت ملك له يفعل ما أراد يوم لموتك في أي وقت في حا... إذن انتبه وحاول أنك إيش في نفسك قبل أن يميتك الله يعني أنت معرض للموت في أي لحظة في أي وقت لأنك بيد الله والله هو والمالك والمصر في كل شيء تعمل إيش لنفسك ما ينفعها في الآخرة لانه ما عاده نافع لك أمام الله شيء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما عاده نافع لك ما عند ربي ما هو نافع لك صاحب ولا أحد ناصر لك إذا أراد الله أصبر لك ما أحد نافع لك نهائيا لو يزموها للأرض كلها فإذا يحاول الإنسان أنه يصلح ما بينه وبين الله قبل كل شيء ويدري أن, أمر إن, إن نفسه وروحه بيد الله فكتاب الله على النبي والمهاجرين وَالْأَنْصَارِ الذين اتبعوا في سَاعَةِ العسرة من بعد ما فادث ذي قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا باقت عليهم الأرض بما رحبت وباقت عليهم أنفسهم فظنوا ان الملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم غثياب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره ساعة العسره يعني وقت الشده العسره الشده يعني صح... يعني تضاعب الامور وهي عندما خرجوا الى لا تبوك لان كان يسموا الجيش الذي خرج يقولوا جيش العسره لانه خرج في ظروف قاسيه الحر شديد وطبعا ما معنى كيف ولا. ولا والسفر في الحر يعني مشكلة تعب زياده الحر شديد شديد يعني وايضا قله في المياه ما بيقون يشرب ويقول في يعني في الاثر الراحله الراحل هذه يركبوها ما بيقدروا يركب ما كان معهم قال كان بيجوا مع الثلاثه راحله يتناوبوا عليها كن يركب واحد وثنينه يمشوا أو يركبوا اثنين يعني يتناوب الثلاثه يقعد واحد يصير فتره ورجع يركب ويرجع ورجع يصير يعني ثلاثه على الراحله الواحده بدل ما يكون مع كل واحد راحله شدة وصعوبة وحتى يعني في الغذاء كان معهم عسر شدة يعني ما تتخيل لأن كانوا قال قال كان دي اكتسمت ثمرة اكتسمها نصين الاثنين اكتسمت ثمرة ما ندروشها كلها اكتسمها كل واحد جيلها نص بل في بعض الأحيان قال خان الثمرة يأخذها بنصها واحد ويجي الجاني نصها ما مبلغ نص المصحي جاء يشربها عليها قليلا والثاني المصحي يشرب عليه يعني شدة شدة يعني ما بعدها في هذا يعني عادم بالطريق وينهم راحين راحين يحاربون روم يعني قوة ضاربة شدة في الطريق ومعانا العطش جاء يعني عطش شديد حتى ما عد ما لقيمش يشربوه حتى يعني نحر الابل وبي الماء يأتي في الكرش في كرش الإبل يعني في عرب يسكوها كثير وإذا حانوا في الماء يأتي في الساعدين مثل الحزام وما يأتي إجاه الجوار إيه حتى نعرف رؤية الإجاه يذبحوا ويشربوا من بين ال الماء اللي ذي الكرشها يعني بسركها يأتي في الماء ويشربوا شدة يعني معهم شدة رحيانا والماء أيضا مع ذلك قليل وحتى حتى يعني لما زادت الشدة عانهم الله وإيش يعني ومزهم بالماء يعني بأشياء معجزة. معجزات حتى أوفر لهم الماء لكن اذا يحتاج الناس يصبروا حتى في تأييذ الله في حال يعني بحاجة الإنسان يلقيب تلا وامتحان وصي يصبر ما بلاش إني عنده ولو هو لو ما هو. له وأحنا ما نشيله ولا ذل ولا ينقص على واحد شيء ولا هم ذولا كانوا في عاد رسول الله بنقول كان معهم ما في بجنبه وخرج المان بين أصابعه شربوا جمعه مدري إيشو يعني مكيبين لكن ما بيجي ذا شغل الله بعد ما يزور أمره فهني يعني إذا أنا مفترض أن المؤمن يكون يصبر يتحمل المشاكل وهو الاجر على قدر الدرر المشقه بكل ما تحمل من اذى ولا من تعب ولا خصوصا اذا ما كنت بطاعه الله اذا كان عمرك في مرضات الله وتعبت وعانيت فاحسبا كل هذا باجي لك عليه اجر كبير وعاد يجمعك بالله ترضى يعني لا تخطوا تتحانك وتغضب ترضى وتدرى, وتدري انه باجي اجر كبير على هذا ولا المعنوياتك قويه ولا تبالي ولا تحين قد ربما بعضهم يصبر بهالحال يفرح هي بشدها هذه فيها افرح بعض المؤمنين يعني يعني في زماننا مثلا نسمع عن بعض الاولياء الصالحين نسمع ان كان حرد عليها ندري ادري كم من المال او نحوها جالها مصيبه في ماله يعني الحمد لله وارتع مكير حين يجي لها المصيبة تعال الحمد لله ان ربي عد يعني انه انتبه لها ربي ومبدأه وعبي يعني كأنه يدعه وبيعه ينبه الى الرجوع الى الله لانه يصلح نفسه اكثر يعني ما بارع بالمصيبه يعني يعني فالمظروف إن الإيمان بيخلي واحد كذا ما عجبه إلى المصائف الا بيقول إيه اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويجينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا حتى نفجق إن أي يجي لنا النفي صالحنا في صالحنا سواء شدة ولا أي ولا رخاء جو عندنا إيه يجعل لنا يجين بهذا الأمر نحن ما عجب نحنا ندري إن كل شيء صلنا هو الله في ما بحثنا سواء شدة ولا راحة في بن هذا الأمر ما عدا الغم يعني ما الغم بيكون قليل عندما صاب مفروه وتدري إنها باجي في من باع له وما صرعة ما زاله ويعني إيش فإذا بعض مثل الأمر لا نفرح فرح بالمصيبة ويحمد الله عليها. فقال الحامد انه الله على السره في الشده والرخاء بيحمد الله حتى لو جاله اي لو جاله مصيبه يا الله ترحم وقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه نحمد الله لانه ينفعنا المفروض ينفع فينا ويؤثر بيكون لنا اجر فيه يعني في الصبر عليه فهنا قال هؤلاء لقد تاب الله يعني اذن هذا الذي خرجوا في هذا الجيش وفي هذه المدة العصيبة كانت الأمور فيها صعبة كان هناك شدة وتعسر في الأمور تاب الله عليهم ورضي عنهم وحصوصاً أنه بعد لأنه قبل الخروج كان هناك ناس من هنا يشتؤ يفكرون في القضيه ويبسروا كيف السفر ومثائبه ومشاقه والقلة في يعني الرواكب يعني الرواحل الأكل وفي الاكل والزاد وفي كل شيء والشده والماء وال... فكروا بعضهم يشتاق جاؤوا قال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم جاب الشيطان يسوس لهم ايش يصحطوا بعضهم فريق من المؤمنين لكن الله سبحانه وتعالى افصلهم وايدهم حين عارف لهم فيهم ايش صلاح تابع عليهم وقصدهم إلى الثبات الثبات في سبيل الله والخروج وتحمل المشاكل والأجبال قال من بعد ما كان قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ما قال انهم زارت قلوبهم ما بلقى كلا عزت جاءوا بيشتهوا بعضهم ورجع ثبثهم الله وهذا التثبيت نعمة من الله نعمة من الله وتوفيق من الله ورق كما يفكر الإنسانye يحياناً يفكر في سلوك معصية ولا يشتهد معصية ورجع يكسل منها ولا والاعلام أنه يكثل شيء من الله ومعوانها من الله هذه الإنسان ت Blair ويبقي حصل الاكسئة ويرجع ورق منها ويرجع للحاج يقول لitié التأييد من الله وإستباد من الله ربما يأتي محافظة في باقي أعماله ربما يأتي التركها المعاصي ربما يأتي الإقبال على الله ربما للدعاء عندما يبقى على الله فقال هنا دع ثم عليهم انه بهم رؤوف الرحيم رؤوف معناه رؤوف مثل معنى رحيم لكنها انبل في الرحمه الرؤوفه كانها رحمان زياده فبالمؤمن الرؤوف حتى ايش هداهم ووفقهم و يعني يجعلهم يعني على الخروج لا عد ما عاد ايش ينحرفوا ايش قالوا بفريق من جابش يميلوين حرفوا ويتركوا الخروج يفعل المعثى فهداهم الله وثبتهم هذا من رحمته بهم حين يخرجوا للمشدة وللتعاف هذا من رحمة الله سيدان بيزبر رحمة الله يعني حتى في شدة والتعاف لا يجرح بالناس لأنه باي يلهم عليها أجر كبير أجر عظيم والله يجري أنك تفصل على الأجر إذن في منفع أهلك كبيرة ومنفع عظيمة فمن رحمة الله لكن يحاول فيك إنك تسهل إنك تتسبي على الماس على يعني على وتتحمل يحاول الله هذا الأمر اذا اجت يكون المصاعب والمشاكل هذه تجيء يعني يعني لا تنيئه يعني يسخط واحد منها يكون حاول يرجع إلى ربي ويحمد الله ويصبر ويرضى ويدري أنه باجلة في أجر كبير حذاش صبر على المصيبة ويدري أنه ويفكر فيها ويستفيد منها في طاعة الله ويرجع إلى الله هذا تاب الله على المؤمنين عن النبي أيضا قالوا هذه التوبة عظيمة لأنه قرن المؤمنين بالنبي لذا سب الله على النبي والمهاجرين والأنصار حين يدخلوا في هذه التوبة مع النبي هذا التوبة يعني ما يعني توبة لها أمزية أنت ما يتب الله عليهم مع النبي تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا وش يعني وعلى الثلاثة يعني تاب على الثلاثة يقولوا على الثلاثة معطوف على على النبي والمهاجرين والأنصار كان إذا مع الأهل قتَّب الله على النبي وق و, و, و إيه الله على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا من الله إلا إليه وشي حصل بعدها يعني قال تاب الله الآية قال تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفوا في ما خرجوا من الحارب وقلنا من قال ثلاثة ما يعني تركوا الخروج لغير العظيم وما إيش الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال يعني أبجأ أمرهم وأخر أمرهم لما أحكم الله. حكم الله قال أمدري كيف حكمهم لكن منع الناس من الحديث معهم منع الناس من الحديث معهم والكلام معهم فجلسوا ومخذوا مدة لما ظاروا قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما رحبت يعني مع ما رحبت مع ما... مع مع وسعة لها ذه الأرض مع وسعة ضاقت عليهم بحس إنك ضاق المكان عليه والأرض كلها ضاقت عليه من جدة لاش يعني الهم والغم والقرب هذه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني مع ما رحبت يعني مع ما... مع مع وسعةها كان نقل ضاقت عليهم الأرض مع اتساعها وكبرها هذا قال وضاقت عليهم أنفسهم ورجعت ببضيقه في نفوسهم يعني حتى أصبحوا في أذمات نفسية ضاقت عليه نفسه قبان ما يجترد تحمل نفسه ضاقت عليهم الأفضل والله وضاقت عليهم أنفسهم إن إنها حصل هذا لأنه عندما قادعهم المسلمين وتركوا الحديث معهم لأن حتى الزوجة كان تدرك الحديث مع الزوجة ما عدت جيوب علىها ومن كلم ما عدت جيوب وإجده، تقول كلا عندي كم أيام بل أكثر من شهر. لما قال وعرفه قال وظنوا ألا ما جاء من الله إلا إله. قال هذا العقوبة يعني إذا الرسول عاقبهم عقوبة وكان عقوبة شديدة. وهذا أيضا يدلنا على ترك الإعتزال لعيب لأوامر الله وأوامر رسول الله والتخلف عن القتال مع رسول الله والجهاد مع رسول الله. هذا أمر ما هو سهل. فعاجبا بهذا العقوبة الصارمة حتى ضاقت عليهم الأرض ما راحت وضاقت عليهم أنفسهم واجذو ظنو ألا ما جاء من الله إلا إلى درب ما مع من جاء من هذا العذاب العذابين عند الله إلا, إلا, إلا الله. إلى الله يسجوا إلى الله هذا يرفع عنهم هذا ال هذا يعني هذه العقوبة وهذه شدة هنا عبد تقدير بالكلام حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما راحوا بتوبقت عليهم امام ثم ظنوا ان ما جاء من الله الا اليه تابوا لما حين يحصل لهم كتابه معلق على التوبه لكن قبل المعنى عليه فإذا قال ثم تاب عليهم قاله قال قال ان الا ما جاء من الله الا اليه ثم تاب عليهم يتوب يعني وفقهم بعد هذا وبهذه الشده الى التوبه درون ميرجعوا إلى ربي ويتوبوا إلى الله إنه هو التواب الرحيم إذن ضاقت عليهم ما رحبت وظنوا ان لا مجاء من الله إلا إله ووفهم الله للتوبه ثم تابوا قاعدها إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هنا أمر المؤمنين بتقوى الله ومن تقوى الله الوقوف مع الصادقين الوجوه مع المؤمنين الصادقين فهنا معنى الصادقين كان هذيه ايمانا صادقا ايمانا بافعالهم واقوالهم ما هو مبلغ كلام هذا من ناحيه ومن ناحية اخرى على صفه الصدق ومدح لها مدح عظيم لصفه الصدق وذم لصفه الكذب يعني أن المفروض أن صفة الصدق ما هي إلا إيش في المؤمن فأي واحد يكون صادق، كن معه وصفة الكذب ابتعد عنه من كان فيه صفة الكذب فالصدق لأنه إذا يعني عذيبه يحاول عذيبه يعني إيش يعتمد الصدق في كلامه إذا كان بيراء الله، يراء الله ويراد الله، حتى أن في أي حديث ما يمكن إيش فيه يتجنب الكذب يتجنب الكذب لأنه بيغرينا الله عز بيأخله ما ما كان حديثه يحاول إنه لا يكذب قاله يعني أحرج في ما وقف قاله كذا ما يمكن أيه يتجنب الكذب هذا بعلم هذا الأمر أما ذي بترابيكذب ولا يبالغ ماذا ما عدم ما عدم أمر هذا بي بيجر على الكذب بعيد من اتقالنا هذه يكفر كذب ما حد يا حتى تصلي وراه انه انا وانا من الايمان والله بي ايه الذين ما يصدق الكذب الذين لا يؤمن يعني الذي الكذب هو هو يعني من هو من بالله ومصدق به يعني مصدق بالوعد والوعيد ولا انك من اجل هؤلاء هم من الكذب بعد ما حذر الله منه ونهى عنه ودعاه الى الصدق اذا الصدق هذا المفرض ان الانسان يلتزمه يلتزمه في كل حديثه ان للأسف ان كثير بعبي يعني يتهاونه فيه باقي يكذب في الكلام اللي جيل يذب الله قصه الله مجبر وزيد وينقص ما يباله اللي جيل بعضهم يسبر لك كلام بس يسبر يروي لك حاج ذاه الله قصه لك كذا وينقص يقلق يعني كذب و يعني وليس له أي مستقيا لجل هذا والله ولا جلنه موضوع بسيط قالوا الكلام الله ما هو نا ولا لا, لا. خالص نفسه فالمفروض إن الإنسان يحاول يلتزم الصدق وهذا بيصبح يعوضه عن نفسه وذي يتعود على الصدق ويصبح ك كلام الص يعني كل الفرد بيسمعنا أنعزله واذا بيجي في الكذب ويكسر من الكذب لا يريد إطمأنه إله ولا يتعب الناس منه ولا يريد تنوع على إذن الصادقين كأنها عرامة للإيمان فلذا قال اسم منافق ثلاث إذا حدث كذب علامه ما في إيمان ما هو بإيه يعني, يعني في تنفير من الكذب ما يقول ما كذا وعندما يقول الله يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحروا السد وإذا رأيتم فيه الهلاك فعلنا فيه النجاة انتبه للصدق وحاول أن تكون صادق في حديثك ولو رأيت فيه هلاك عليك وما ضر عليك فدرين فيه نجاة أحسن لك من الكذب وتجنبوا الكذب وإذا رأيتم فيه النجاة أترك الكذب لا عندك نبين بعد شو ما هو نبأك بل بالعكس ما ضر وتجنب الكذب وإن رأيتم فيه النجاح فإنك إليه بك فهذا ويعني والناس يعني صفحة فطرية أصدار جدي يكون محبوب بتضمن الناس بتتركن عليه بتتسترد عامل معه بتت... لأكيد يقانب يجيب عكس إذن عندما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصادقين يعني علم المؤمنين عبر عن بالصادقين المفروض ان الإنسان يقف معهم ويكون معهم ويتعاون معهم ويساعد معهم يكون موظفا مع موقفهم ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يسيبهم ضمع ولا نصب ولا محمسة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين كان مفرض يعني ما كان المفروض النهل يعني كان مفرض من هذا الأمر ما ينبغي يحصل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله يعني يتخلف وهذا لا فحل حاجه غريبه ادي يتخلف عن رسول الله رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله هذيل المفروض ان واحد يقدم نفسه في دعله يعني له مكانه عظيمه وحمل عظيم وتعب من اجل الناس ولاجل رفع الناس وينقذ الناس من جهنم ويديهم الى الجنه ويصبر ويتحمل الاذى الشديد ولا مع أي مقابل ويترك الدنيا يعني حتى يعني حسنا عرض على الله يعني كم كان بتحامك يجي لبالة ورمال مكيد وتحام ذهب ما هو في واديها قال ما يشكل إيش يطيع الله ويشكر الله وهم الناس إيش تسرحوا فالمفروض من الناس يقدموا يسوون عليه وذولا يتأخر ويسخر يفسون الله المفروض لا ما يحصل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله؟ قلنا ما كان يعني هذا كان ما كان كا. كان هذا يعني كان أمر غريب الطبيعة. لم يتخلفوا عنه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله؟ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. باجي حبهم في السم، ويخلون نفسه. المفروض ان يغضبون فوسهم على نفسه اما انهم يرغبون بانفسهم لا يستوي تعبوا ولا يلحانوا ولا يجوعوا ولا يعطشوا ولا يحموا يعني لا يصيبهم, لا يصيبهم الحراره والرسول زعل يذمى ويعطي ويتحمل الحراره ويتعرض للخطر ويواجهه الليل يعني في الحرب وهم ما انفسهم لا المفروض انهم ما كان يفصل هذا منهم يعني لوم لاجل الرسول الله لوم لا يعني لهم يعني رحمته بالناس ومعاملته بالناس يعني بالناس مشفقته بالناس وبحثه للخير والمنفعه لهم يعني قد نفعها نفع كبير ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه وايضا الرسول يعني يعني دليل على الحق الطريق للنجاه والطريق للجنه اي تصرف من اهم ما يجلب اجر كبير فلذا قال المفروض لأنهم يعني يفرحوا أنهم يتقربوا إلى الله بالاقتداء به وبالخروج معه فلذا قال ذلك بأنهم, ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ يعني العطش ولا نصب يعني تعب ولا محمصه يعني مجاعه شدة في الجوع قال لا يصيبهم ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله يعني في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغضب الكفار ولا يدعسوا اي دعسة او اي مكان تجعلهم يغضب الكفار وتغضب الكفار وتغذر فيهم الحنق والغضب ولا ينالون من عدو النيل ولا يستطيعون يعني واي حاجه يعني اي نصر يحققوا على اعداء او اي مكسب اي نيل اي مكسب يحققوا على اعداء إلا في كل شيء من كل هذه إلا كتب لهم إلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ما يفعله أي حاجة من هذا أي مشدها أي معاناة أي تعب كل شيء أجر وأجر مع رسول الله يكتب لهم كل شيء من هذا عمل صالح يكتب لهم عمل ومعناه يكتب يعني يسجل وي... ويعتمد له يعني اجره ايش مضمون يعني يقول كتب يعني ما اجهز كان محدد ولا يمكن ان ينزعه ويحصل على اجره كتب لهم به عمل صالح ما قال يسجله له بس يكتب له عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسين اي واحد يحسن الله لا يضيع اجر هؤلاء يعني كام اي محسنين. من فعل وخرج وفعل هذه الأشياء وخرج مع رسول الله فهو محسن والله لا يضيع أجر المحسنين هذا اجتمال ما ان يكون ينبغي مع ذلك كل أن يكون الإنسان متقيا لله لأن التقوى هذا الشيء أساسي في كل الأعمال فإذا كانوا متقين لله فالله ما هم ضياء أجرهم الاحسان يعني ايه يعني احسان العمل يكون في صدق الله ورضا الله اذا كان الانسان محسنا فانه ما يمكن يضيع عليه, عليه يعني لا يضيع ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم اي نفقه كان صغيره او كبيره ولا يقطعون وادي ولا يقطعون مكان ولا يعني على الدعسة على كل إلا كتب لهم ليش يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون يجزيهم الله بأحسن يعني يعني عن أحسن الأعمال التي كان بيعملوها وهي كل الغربات لأن ما هو كل ما كان الإنسان يعمل بيجذع له لأن بعض الأعمال بيجي مباح ما بيجيها إيداع له. لكن كان هذا احسن ما كانوا يعملون وهي الأشياء التي فيها تقربها إلى الله وفيها أخصى أهل لله هذا أحسن ما كانوا أعملوا في بيهم الله عليها كلها وما كان المؤمنون لينذروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفكهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هنا الله موظف آخر أو موضوع آخر بالنسبة للتعلم المفروض أن الناس جمعين يتعلم لكن الله حكيم وعارف المسلحات الناس ما قال الله أمر الناس كلهم يخلوا بلادهم كلهم يروح يتع... يروحوا عند النبي يتعلموا وما ذكر هنا عند النبي طبعا يعني عند أهل العلم ما قال ينفروا إلى النبي كان المراد إلى النبي أو من يضم مقامه فلذا ما عز بكرة فما قال إذن الله رحيم بنا وعارف مصالحنا فما قال مثلا ما, ما هو الطبيعي أو ما كان يعني ما أمرنا الله بهذا الشيء أن الناس كلهم يروحوا ويتعلموا يسافروا كلهم ويهاجروا إلى أهل العلم ويتركوا أبيوتهم وأموالهم وتجاراتهم ويتركوا كل شيء ويروحوا يتعلموا لأن الحياة لا يقايم على هذا الأمر من هذي عبا يعمل، من هذي عبا يزرع، من هذي عبا يبيع، من هذي عبا يسوي يعني كان الحياة بتوقف لا كل امرأة وكل امرأة فالله ما يشتي هذا الأمر لكن كيف الحل المفروض كل يعني الناس كل فرقة يخرج من المجموعة ويروحوا يذهبوا إلى اهل العلم ويتعلموا ويدروا وذي هو واجب وذي هو حرام وذي هو المفروض يسوه وكما تعلموا رجعوا إلى, الى بلدانهم يعلموهم ويعرفوهم من بينهم ومن بينهم هذا اذا وهذا باكون سهل على الناس جمعه اذا المفروض على الناس ان كل يحاول انه يعني حين يقول الله كذا ما المفروض يعني المفروض من كل فرقه يخرج مجموعه اذا المفروض ان كل ميثاول يخرجوا يخرج مجموعه يروح يعيب ايه يطلب العلم يتعاون الناس فيما بينهم يثانوا لو ضحوا مجموعة وفرقوهم وساندوهم وعاونوهم يعني يدعموهم ويروحوا يتعلموا هذا المفروض وهم كما وهم يروحوا يتعلموا ويعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله يرجعوا يرجع ويخبروا لأيه قومهم ويوضحوا لهم يعني ما أوجب الله وما حرم الله قال: "وما كان المؤمنون لينفروا كافه ما يمكن يروحوا ينفروا كلهم يخرجوا الى اهل الى اهل الاموي يتعلموا جمعه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لجعلك يخرج من كل فرقه طائفه يعني مجموعه ليتفقوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليه حتى ذال المغرب اللي خرجوا ويتعلموا فرجل يتعلموا الدين وإحنا نيجي وبيتعلموا يوم بان على هذا الأساس بان على أن يعل علموا يعلمهم يعلموا قومهم كومهم قومهم كومهم إذا رجعوا إليهم يعلم يحذرون وينتبهوا ويعرفوا طاعة الله ويعني الذي يجب أن يفعله والذي يجب أن يتركه كيف يتقبل الله وكيف يضمنوا إيه دخول الجنة ويضمنوا أن من النار إلى هنا وصلنا في صفحات 207 آخر سورة التوبة آخر صفحة في سورة التوبة آية 233. عزب بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ألونكم من الكفار واليجدوا فيكم غضب واعلموا أن الله مع المتقين. وَإِذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أَيُّكُمْ زادت هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الذين آمَنُوا فزادتهم إِيمَانًا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ريسا إلى ريسهم وماتوا وهم كافرون وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَمَا لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنذِرَتِ السُّورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍكُمْ مِّن صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ <تصفيق> قال <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آلونكم من الكفار أنا أمر الكفار خصوصاً من كان أقرب الى, إلى, إلى بلاد الآيش يعني يلونهم كأنهم جاورين لهم، ملاصقين لهم. بيقولوا هذا يلي هذا يعني من بعده جاكاتل الذين يلونكم يعني ذي أهل الذين يقربون منكم هذه بقربكم فإنهم عادة يكونوا أكثر ضرر وأكثر خطر على أهل عالم في المين. هذا يعني هم الأولى هم الأولاب الجثال يعني قبل غيرهم. عن هذه الآية فيها. إنه أمر الله بالقتال يعني أولاد البتال ما هو أمراض الحفر يعني قاتلهم فجر عندما آيات قاتلهم ثلاثين كافة فهنا أمراد إذا هم أولاء أن إيه بال يعني أن يبدأوا بالقتال أول من قاتل الأقربين ذي عندنا ما نروح نقاتل بعيد ونخلي القريب ذي هو في ضرر علينا وخطر علينا ربناي إيه نستغل فرصة مكاسرة لنا البعيدة ويضرنا في حال مشغالنا هذا قاتل الذين يلونكم يعني يلونكم يقولوا يلي هذا يلي هذا يعني وراه مباشره يعني تعلم المحادثين لنا وليجدوا فيكم غرضة المفروض أن المسلمين يظهروا يعني قال يلي وليجدوا فيكم غرضة خلاهم يرون فيكم غرضة يرافقكم صبر، يرافقكم قوة تحمل، يرافقكم شدة. تحمل في المعيشة وفي يعني تتحملوا وتصبروا على يعني على على المكارف، تصبروا على البرد وعلى الحر، وتصبروا على قلة الطعام، على قلة الماء. ويرافقكم شدة حتى يكون فيهم خوف منكم يعني حتى يدب الرعب في قلوبهم. والييجدو فيكم غلبة. اذا اظهار الغلبة والشدة والقوة. هذا امر مطلوب واعلموا ان الله مع المتقين واعلموا ان الله مع المتقين يعني معكم إن التقيتم وهذه سنه الله ان يكون مع مع من يتقيه اذا واعلموا ان الله معكم لكن هذا كله كان بجيد او بشرط ان تتبعوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وإذا ما انذرت سوره فمنهم من يقول ايكم ذات هذه ايمانا كما نزلت سوره المنافقين يحاولوا يستهزئوا ويسخروا ويقولوا ما زادتنا احنا مال ما اي ولا ذاتنا شيء ما رنا فيها اي حاجه خصوصا المفروض ان المفروض من اي سوره هذه بفرات الى ما بالسوره الا فيها اعجاب عجاز قد لا ندركه الآن لكن يدركها العرب السابقين كل صورة بيب يعني بيبليغة إلى حد ما جهد حد يسوي من ذلك فلذا تحدهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا تحداهم أن يأتوا بعشر صور من هذا القرآن من مثله ما استطاعوا تحداهم أن يأتوا بصورة ما استطاعوا فيها عجاز عجيب فهنا لان هذا أمر يعني كلام ليس من كلام البشر من كلام الله وعاده الله سبحانه وتعالى يجعل للرسل معجزات يعني في تتناسب مع احوالهم يعني تكون يعني اظهر في الاعجاز لما كان العرب لزمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا قد يعني اللغه العربيه كانت تتطورت في ذلك الوقت وكانوا قد يعني في منافسه في يعني في أشياء... يعني في القصائد وفي الكلمات ال... يعني بالكلمات هذه ب... يعني ايش بصورها فهمت يتنافسوا فيها ومنافسه عجيبة ويتفننوا فيها وكانوا بده احسن ما كانوا في ذلك الوقت في البلاغه والفصاحه انظروا في كل قصيدة في كل مقاله في فصاحتها وبلاغتها في تطور كبير يعني ربما نبعوا في هذا المجال في ال... يعني في ال... في, ال... في, ال... في البلاغه والفصاحه جعل الله المعجزه في هذا الامر ازيدوا ما بغضوه وتفوقوا فيه وتقدموا به مثل ما حصل في ايش في يعني في بني ايج ال... بني يعني عندما يعني الله عيسى كان قوم يعني كان قومه تتبلعوا في الطب غلغوا مبلغ كبير في الطب فيعلم معجزات تتعلق بالطب مثل الابراء يعني الاعمى والابراس والاكماء اللي كان ايش يشفي على يده بل حتى احياء الموتى باذن الله لانهم بيجعل الله هكذا بيجعل الله معجزه من جنس ما يكون القوم قد تفوقوا فيه يقولوا لا يجي معهم عذر يقولوا ها ما بلهم احنا دارين ولا هم جاهدنا يعني لا يروح صلاء ناس ما ما معرفها بالطب ويابلهم معجزات الطبية ما هم دارين ولا ما بلهم احنا بصار ولا منصر ويتعذروا بالأي شيء وهذا وهذا العرب حين يعني حين يتمكنوا في الفصاحة والبلاغة ما عجزه يقولوا ما بلهم احنا عارفين لو نحن عارفين كذا فكان يعني فال تكون يعني من جزء ما ينبغى الناس فيه من جزء ما يتفوق الناس فيه كان ايش في البلاغة الفصحى كان كل صورة يعني فيها بلاغة وفصاحه عيبه بتأثر عليهم يعني ما بلحنا قد ما بالتذوق عندنا على اللغة العربية ما بفهمنا الف يعني للغة الفصحى ولا كان يعني كان بي إيه بيرتاحوا ويعني ينسجموا مع القرآن ويتعجبوا إلى أبلغ الدرجات أكبرهم وفصحاهم وغلقائهم كان بينبهروا بهذا الكلام قالوا ما بشمله وعيزوا كلهم لكن هؤلاء المنافقين قال ما هم بيروونا قالوا ما ما بيجارنا فائدة في الم يعني المفروض إن عنى راسورة وفيها اعجاز إن يزيد إيمانهم بأن هذا كرام من عند الله يزيد الإيمان لكنهم لا قد أي يحدو وذا يعني معاندو حتى أي أي آية في قالوا أي صورة قالوا ما بشي فيها فما في آيه؟ ما زاد في إيش اللي استهزؤوا يقولوا ما فيها أي زيادة زاد كفرهم وزاد عنادهم وزاد في معصيتهم فقال وإذا ما أنزل السورة يعني إذا أنزل قال ما بعد إذا سؤال إذا يعني وإذا أنزل سورة فمنهم من الناس يعني هؤلاء المقصود المنافقين من يقول أيكم ذات هذه إيمان هذه لا نفع فيها يعني, يعني من هذه نفعت يعني إحنا ما جابنا شيء ما أثر فينا ما رنا فيها من هذه أثر هذه. في هذا أيكم ذات إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتم إيمانا يعني حين يقولوا كذا وأيكم دارة هذه الإيمانة يعني كأنهم نشجوا ما ما الذي قال بلا بلاغة في يعني معنا ما بالرأي فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هذه المؤمنين يزدادوا إيمان لأنهم بيروا فتاحتها وبلاغتها ويدركوا إن هذا من عند الله ويزدادوا يقين وإيمان بالله وتصديقا بها هذا من ناحية إذاً زيادة الإيمان من ناحية إنهم بيزيدوا آية قانون ومن ناحية ثانية إنهم بيعملوا إن المؤمنين بيعملوا بها وربما يكون التفسير آخر هذا غير فصاحة البلاغة إنهم بيعملوا بها زاد إيمانه معاملهم لأن ال ال ال الإيمان هو العمل عمل الإنسان وانتثاله هذا هو ايمانه في المؤمن بيزيد عمله حين في كل آية أو كل صورة بيزادوا إيمان لأنهم بيعملوا بها ما فيها. والمنافقين ما بيعملوا بشيء، وفجأة تهم أش فريز إلى ريز. قال: بعما الذين آمنوا وفزادتهم إيماناً وهم يستبشرون. وبيستبشرون بالعشر، الأجر الكبير والعشر لأنهم بيجيلهم إيمان زيادة ويتأكدوا من العشر، من يعني من صدق من صدق الله ومن صدق ما وعد الله به وهو الجنة. فاستبش يستبشرون به بالثواب الكبير، وحين يعملوا أي شيء يستبشرون لهم عشر ثواب كبير. وَأَمَّا الذين في قلوبهم مرض فَزَادَتْهُمْ رِيْسًا إِلَى رِيْسِهِمْ هم مرض مرض زادتهم مرض آخر إما العناد وإما ترك الامتثار لهذه الآية حين جي آيات ما يعملوها بها جادت جادتهم معافية إلى معافيهم فزادتهم ريسًا إِلَى رِيْسِهِمْ وماتوا وهم كافرون حتى كأن هكذا عندما يزيد بيت وعندما يكثر عنادهم عندما يكثر معصيتهم لله بعد انتفال اوامره يعني يعني بيستمر هذا الحال حتى يمس يسلب التوفيق والهدايه ما عبي له الهدايه ما عبي يتوفق هذه كل ما ابتعد عن الله كل ما ابتعد عن الله كل ما تأخر الإنسان كل ما ابتعد عن الله الى ان يموت وكاذر فإذا قال وماتوا وهم كافرون. او او باينو جوهن كاهروا بما ما هنا ما يجي في فعل ماضي لكن لا يورد ما بما مضى ولكن الاخبار بشيء سيتحقق لا محاله ان الله اذا اخبر عن يعني بيسبر الله يخبر عن اشياء بتحصل ليعبر عن هذا الماضي يعني مثل الله حصرت زي يقول يعني الحين يقول ايش ونفخ في الصور الله يقول يتكلم عن شيء الفي الماضي يعني كأنه قد وقع. لاش لأنه يعني لأنه أمر محقق مؤكد كأنه قد هنا قال وما وهم كافرون يعني بيحقق لنا أن بايموس هم كابرون. أذى بأي كل ما جاء من آية أو كل ما جاء من صورة ابتعدوا عنها واه وعصر. أو لا يرون أنهم يفتنون حين إن قلنا وما توه يعني وبايموس هم كابرون لأنه قال بعدها أو لا يرون أنهم يفتنون. يعني ما بدناش اولو يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ما بينتبه انهم كل مره يجي لهم من ربي مصيبه اذا احد يذهنوا من نومهم ويرجعوا الى الله ويؤمنوا بالله يتركوا الايه النفاق والتمرد على اوامر الله بيجلم قال كل عام مرة أو مرتين فيه مصيبة العلم أيه يرجعوا إلى الله أو لا يرون أنهم يستنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوجون ولا ينفع فيهم ما بيرجعوا ولا هم يتذكرون ما بيتذكروا ولا يتأملوا ولا بيستفيدوا من الدروس اللي بتحصل لهم وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصره فَلَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ قالوا هكذا عادتهم ما يأتي بهم ملل من استماع القرآن لأنهم ما يفدقوه ولا بيعملوا ما فيه يمنلوا من القرآن كما انزلت صورة كما شلية صورة قرأها الرسول والأمناس والأمناس يأتي الله إزيطوا يعني إستللو بحيث إن ما ي يبقوا مع يعني تعب بحاولوا يهربوا من المكان لكن لا أحد يرام حين يهربوا يبديوا يتحذروا حد يتحذلهم ولا بنظرات بعضهم إلى بعض قال وإذا ما أنزل السورة النظر بعضهم إلى بعض كل أحد يتحذل الثاني ثاني بيشروا إلى بعض الثاني حد يرانه قالت من زربوا. إذا رأيهم ما به ما حد انتبه لهم ولاه، ويمكن يخرجون ولا, ولا حد انتبه لهم. المسلمين من منتبهين والمرتدين مع مع الآية. إذا قال هذا عادتهم. وإذا ما أنزل سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ يعني كأنهم بيأشروا إلى بعض. حد انتبه لنا ولا إيش؟ ولا هبناها يعني ضبنا أو تسللنا وخرجنا خفيا هل يراكم من أحد ثم انصرروا صرف الله قلوبهم يعني هذا يعني أمر يدعو إذا يعني كأنه غضب من الله عليهم إن الله بحال يهديهم وبهذه الآيات ولهم بحالوا يتهربوا في كل موضع كل موضع هداية تحاولوا يتهربوا منه. صرف الله قلوبهم ويعني كأنه يجد وسربهم التوفيق وسربهم الهداية لأنهم قوم لا يفقهون لأنهم قوم ما بيفقهوا ما بيعرفوا أشه الشذباء فأهم الشذباء فأهم كل ما جاشه فأهم فأهم حاولوا يتجنبوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا يقول الله لأهل القريش وللعرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني فيها قسم بيقسم الله كانت جاءكم رسول منكم فالمفروض أنكم أول من يمن به لأنه منكم شرفه شرف لكم وعزه عز لكم يعني كيف يعني المفروض أنكم أنتم تكونوا أول من أش يتبع لقد جاءكم هذا من ناحية لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذا معنى قوله من أنفسكم يعني ما في ما يعني حتى ما في ما المفروض أنكم تأنيبوه وتقولوا لا ما هم منا اذري اليهود ليش ما آمنوا قالوا ما هم منهم اليهود كان بيبشروا بالنبي بيقولوا بعدي نبي وقلت قربس لا بس ويقولون للمشركين ما بالله يجي ورجع نبقى نقوم عليه عليهم نحن نتظلم للنبي النبي نبي في آخر الزمان ونحن نبقى نقوم معه وننتصر عليهم هذا النبي جاء من العرب وحن... يعني رجعوا عن كلامه وما عجبهم ومترخوا المتابعه الحين ما هو منهم اذن المفروض ان العرب يكون اول من اي يمتثل يعني ايه ويتبعه قال رسول من انفسكم يعني المفروض انها يعني إن من رحمه الله بكم هذا نعمه لكم يذل لكم الدخول في هذا الدين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما انتم هذا هو الوصف له بانه من انفسكم المفروض هذا يدعو الى الاتباع لأنه قال عزيز ما عن يعني قال عزيز إيش عزيز عليه ما عنتم يعني مستنبكوا اهتمام شديد ما يشتري لحكم أي ثعب أو أي مشكلة عزيز عليه يعني ما يشت يعني بعز على كذا يعني ما يشت يحصل عزيز عليه ما عنتم العنت يعني الضرب يعني يصير لكم الضرب يعني يعني يحزنه ويزعجه أن يحصل لكم أي ضرب عزيز علي يقول يعز علي أن يفارقنا يعز علينا أن تفارقنا يعني يحزننا ويؤلمنا أن تفارقنا حاول الرسول يعني يحزنه ويضايقه أن يصيبهم أي مكروه. وهذا يعني المفروض ذاهب كذا مستنبكم ولا يصيبكم أي ضرر ولا أي مكروه المفروض أنكم ماشي. تكونوا تارعوا فيها تبادروا إلى اتباعكم عزيز عليه ما عنتم إذا عنتم أصابكم العنات هو والمضرة والضرر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص كل الحرف عليكم مهتم بكم لا يصيبكم أي لا شيء تنحرفوا ولا لا يصيبكم أي مضرة ولا إنهم يحصل لهم كل خير يشتيع حصل كل خير حريص عليكم يعني هذه الصفات المفروضنا كل نعمة لكم ناخذ ايش يعني كل هذه التفاصيل المفروض ان انا لكم تخليكم تبادروا اليه الى متابعته والى اتباعه بالمؤمنين رؤوف الرحيم أيضا قال ايضا مهتم رؤوف بمن امن ورحيم بمن امن يعني يفعل, كل يعني يفعل كل خير للمؤمنين يدلهم على كل خير ويحكم على كل خير ويتفقد أحوالهم ويفعل ويسعى إلى ما يصلحهم وإلى ما يحسن أحوالهم يعني يسعى إلى صلاح الناس وإلى صلاح أحوالهم وإلى استقرارهم وإلى راحتهم وإلى أمانهم وإلى أطمنانهم وإلى توفير العيش الكريم لهم هذا إذن المفروض أن الناس كل مجاش يتابعوه لا يعني يعني نفس شخصية هذا الرجل تدعي الناس الى متابعة. وقلنا لكم في البداية إن يعني له مكان عظيم في العالم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله يعني هم يعني لا ينكر حتى عداء هذا الدين عداء الإسلام أهل القصر يرون محمد مكانه كبير وبيعدوه من أعظماء العالم بل من أعظم عظماء العالم. هم يؤديوا كذا ما لان لأنهم يقولون أنهم كفروا بهم يقولون مصلح اجتماعي بعضهم يقولون مصلح يعني أخرح المجتمع وأخرحهم يعني يغير حياتهم إلى الأحسن وم... يعني بنفع الناس نفع كبير فالمضروب كل هذا تدعو الناس إلى, إلى متابعته وحين يختار لنا الله هذا الرجل فوق يعني من رحمة الله بهذا الأمة من رحمة الله بهذا الامة أن يختار هذا الرجل لأنه له لأمور الآيش المتابعة يعني حين جوبها واحد بيستنباك لو بها واحد مثلا بين كحفيه كلها ما جه اتتابع وذا يتابع انتباه يتعب لكن ماذا قال رؤوف رحيل بيشتي مطلعتك بايش يطيبك اي ضرر ايشتي كل خير له كل هذا الاشياء ييسر للناس الدخول في هذا الدين فاذا ولوا اذا رفضوا الانقياد لك فقل حسبي الله قل يكفيني الله حسبي معناه يكفيني ويكفيني يعني ما عاد احتاج لا احد غير فيكفيني يكفيني في كل في كل امري يعني حتى في الدعوه با الله في بالنسبه لتبليغ الدعوه بالنسبه للحمايه يعني با الله با الله باينصرني الله با الله فقل حسبي الله لا اله إلا هو. ما به إله إلا هو والقادر هو ذي باي يستطيع يعني هو القادر على نصرتي. ولا أحد غيره عليه توكل. عليه توكل. يعني توكلت على الله. اعتمدت على الله. اعتمدت على الله ورضيت بأي أي شيء يحصل وأنا اعتمد على الله. وما حصل لي شيء إلا إلا يكون فيه مصلحة. وإذا بكل ما يحصل لي وأجل وتحقي هذا هذا العمل والدعوه لكن النبي يقول علي توكلت قالوا معناها يعني فقط اتوكل على الله قالوا الحصر. ما قال على الله هي تقول على الله اتوكل يعني بس ما اتوكل على غيره. هذا مجار على قالوا الحصر. كأنه قال يقول يعني لا أتوكل إلا على الله هو رب العرش العظيم هو رب الملك العظيم فالمفروض ان يعتمد الناس عليه ويركنوا اليه ويطمنوا انه اله, إله عليه بس لانه هو الاقوى هو اقدر من كل قادر